بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على النيورو النيورو من الشباتر اللي هي ناس كتير بطول عليها رخمة وناس كتير بطول عليها صعبة وفي ناس اكتر ما اقتردش تذاكرها خالص ليه بقى ما بيردوش تذاكروها وبيحسوا انها صعبة لان هو بيخش على طول على النيورو بتاع البطنة يعني هيخش بقى على طول على ضيابتك نيوروباسي مونو نيروباثي مايوتونيا مش عارف ايه موتور نيرون ديزيز الكلام ده يخش عليه في البطن هو مش فاهم الاساس بتاعه فيحس ان هو مش فاهم فيضطر يحفظ فبيلاقي ان الحكاية بيضة طيب احنا نحل المشكلة دي ازاي هنحلها ان احنا هعمل في الاول هتكلم على النيورو الاناتومي والفيسيولوجي والهستولوجي والحاجات اللي اتخذت وكمان الفارما الحاجات اللي اتخذت قبل كده متعلقة بالمنهج اللي يفيدك في الجزء بتاع البطن بتاع سنة 5 فاحنا هنتكلم على الأجزاء دي كمراجعة يعني عمره ما يقولك في الامتحان يقولك الكلام اللي أنا أشرحه في الأول بتاع النيوروأناتومي والحاجات ده بس من غير الكلام ده مش هتقدر تفهمه يعني أنت هتلاقي مثلاً على طول هتلاقي في عندك مثلاً يقولك ان الأبر موتور نيرون بيعمل إيه اللور موتور نيرون بيعمل إيه هقولك مثلاً اللور موتور نيرون بيعمل بيرليس وهايبوتونيا وهايبو ريفليكسيا وبيعمل مصل ويستينغ وأتر وأتريفي الحاجات ده كلها أنت ما تعرفين حصلت لي هنشرحها بقى واحدة واحدة لمجرد الفهم بعد ما تفهمها وتحس ان انت فهمت المعاني وفهمت الحاجات دي جات ازاي تبدأ بقى تذاكر في المنهج بتاع البطنة بتاع النيورو هتلاقي ان النيورو من احسن واسهل الشبات لان انت وانت بتمتحن نيورو كشاف هويقة لما تخش على حالك مسموحتك انك تغلط لا الدكتور لما بيسألك بيسألك في معلومات بسيطة خالص ويلاقيك عارفة لوقة مبسوط بيك وبيدي لك درجات كويسة لا يعني مثلا لما تخش على حالة ليفر او هباتو ميجالي او هباتو سبلينو ميجالي وتطلق في اي غلطات ينقصك لكن لو دخلت على حالة نيور وعكيت جاوبت نص الاجابات صح ونصها غلط هتلاقي ان الدكتور مفسوط منك لان العشرة اللي قبلك او الناس اللي قابلك محدش بيجاوب اجاباتها على الاقل معقولة ماشي. فده بالنسبة له نيورو هنبدأ بقى نتكلم على مقدمة بسيطة خالص في الأول على نيورو هتسهل الموضوع خالص بإذن الله نيورو إحنا لما بنتكلم على نيورو بنتكلم على الموتور سيستم والسينسيشن والاوتونوميك نيرفا سيستم وفي أذر فايندينج اللي إحنا نتكلم عنها في الآخر أول حاجة الموتور سيستم الموتور سيستم إحنا بنشوف إيه المسل باور قوة العضلة المسل تون التون بتاعت العضلة عاملة إيه هل في ديب تندن ريفليكس ولا لا او اسبيشال ريفليكس والمسل استيد حالة العضلة نفسها هل فيها ضعف هل فيها باراليسز هل فيها ويكنيس هل فيها رعشة او حاجة في بتاع مجموعة من العضلات زي المسل اللي هو الفاسيكوليشن بتاع المسل اللي هو لو فيه رعشة في ال رعش جوه العضلة نفسها هل في اسيمترية ولا اسيمترية للعضلات يعني في حالات البيلاترال ديشن هيبقى ضرب العضلات اليمين والشمال ضرب الاثنين مع بعض لكن لو كان يوني لاترال هيبقى ضرب يامة واحدة بعد كده الانسل بتاعت الجزيز هل الجديد ايجي اكيوت ولا جرادول بعد كده الكورس بتاع الديزيز هل الكورس بتاع الديزيز ايه جاء؟ بروجريسيف ولا ريجريسيف؟ يعني مثلا هي واحد جاء التهاب في العصب لما بيجي له التهاب في النيرف ايه اللي بيحصل؟ الاول العصب بيبدأ يحصل اول في التهاب يبدأ يبقى فيه رعشة في في العضلات ضعف في الاحساس الا في الاحساس بعد كده مش حاسس شوية بعد كده ممكن يخف لكن بقى ممكن واحد يجي ان العصب نفسه تقطع يبقى جاء من الاخر على طول ده بالنسبة للموادي هنتكلم بعد كده على الأبر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن بالتفاصيل الأول ده المصل باور المصل باور بعلق على العضلة هل العضلة فيها ويكنس ولا برالس تاني حاجة المصل تون المصل تون هو لو لاحظت تلاقي دايما الارتنشا والانسيرشن بتاع العضلة دايما هيبقى أقل من مساحة العضلة علشان يبقى طوال الوقت العضلة مع متعربة لستريتش ما بين ال origin وال بيعمل على طول يبقى فيه برتونيا في العضلات لو كانت تورمون. طيب لو المصل تون يحصل فيها ايه يحصل حاجة من ثلاثة إما تبقى يبقى التون عالي يا إما تبقى تون قليلة يا العضلة مشلولة خالص او ما فيش فيها التون بنسميها اتونيا يبقى التعليق على المصل يا إما hypertonia يا إما hypertonia رقم ثلاثة في Deep Tendon Reflex أو The لما على التندون اللي بيحصل؟ بيحصل Stretch في المسل بندل بيحصل Stimulation في الانتيريور سيلز يؤدي إلى Active Contraction فيحصل الـ Deep Tendon Reflex طيب لو كان في مشكلة أو Deep Tendon Reflex ده حاجة ضربة يبقى عندي إما يحصل Hyper Reflexia أو Hyper Reflexia أو A Reflexia يبقى يا اما في هايبر ريفلكس تبقى عنيفه يا اما هايبر ريفليكسي. يا اما ما فيش ريفلكس يا خالص الماسل وانت بقى بتعلق على الماسل ستيت عندنا بقى الاريتيريال بلاد سابلاي بتاع الماسل متحكمه بحاجتين اوتونوماك نيرف سيستم واللوور موتور نيرون هو اللي بيتحكم فيه ففي موتور نيرون ليجن بيقل الفاسكولار سابلاي بتاع المسل يؤدي الى ماسل ويستينج عشان كده اي لوور موتور نيرون ليجن بيبقى معاه ده يؤدي الى إيه؟ يؤدي الى أو في المصل. هيؤدي الى هايبر ريفلكسيا يؤدي الى هايبوتونيا أو تونيا يؤدي الى ماصل ويستينج أو اتروفي علشان كده في حالات اللور موتور نيرون ليجن بيبقى عنده ويكنس أو باراليسيس في المسل هايبر مسل عشان كده لما بيحصل إلته البلاطس بلاي بقى بتاع الماسل ممكن يحصل ماسل أتوفي أو ممكن يبقى في عندنا سودو هايبرتروفي اللي هو العضلة كبرت في الحجم لكنها ضعيفة ده بالنسبة للتعليق على الاستيت بتاع ال إيه العضلة. اللور موتور نيرون ليجن هو عبارة عن يا إما كرينيال نيرف ليجن يا إما زباينال نيرف ليجن يبقى نلخصها يعني اللور موتور نيرون ليجن بيعمل إيه بيعمل ويكنس او باراليسيس بيعمل هايبو ريفلكسيا أو اريفلكسيا بيعمل هايپوتونيا أو اتونيا بيعمل وستينج او اتروف او يبقى من الاخر بيعمل ايه ويكنس هايپو ريفلكسيا هايپوتونيا ماسل ويستينج ده بصفه عامة طب ازاي احدد بقى الليفل بتاع اللور موتور نيرون احنا عندنا اللور موتور نيرون بيبدأ من الانتيرير هورن وبينتهي بالعضله اللي هو عبارة عن اربع حاجات و حاجة يبقى نيرون عبارة عن حاجات و, و طب ازاي تحدد بقى الليفل بتاع نيرون لو انا فقدت الاحساس يعني ما بقىش في يبقى ده لان خلاص الاحساس ما عادش بيوصل يبقى النيرف مضروب طيب لو كان مفيش sensation يعني no sensation lost او, أو intact sensation يعني على الاحساس لسه موجود يبقى موجود ايه لو تلاقيت fasciculation يبقى ده anterior horn cell lesion طيب لو تلاقيت فيه proximal more than distal يبقى muscle lesion طيب لو ما تلاقيتش الاثنين يبقى بالاستثناء هو neuromuscular junction lesion يبقى لو انا تلاقيت اول حاجة لو تلاقيت فيه سينسيشن لوس يبقى ده بريفرال نيرف طيب اتلقيت السنسيشن لسه موجود يبقى حاجة من الثلاثة يا اما انتيرير هورن سيلز يا اما اليوروماسكلانكشن يا اما ماسل ليجن هبص على الفاسيكوليشن لو لقيت فيه فاسيكوليشن يبقى ده انتيرير هورن سيلز الفاسيكوليشن ده يعني ايه الفاسيكوليشن ده الماسل فاسيكوليشن هو عبارة عن ايزولييتد فايبر كونتراكشن في العضله يعني رعشة جوه العضلة صعبة تتشاف في معظم العضلات ولكن المريض بيحس بيها يمكن مشاهدتها فين بنشوفها في الطنق طب معنى الطنق لان الطنق بيور موتور اورجان او بيور ماسل اورجان وكمان مش بكل بكونكتيف تيشو وكمان الموكوزا بتاعته ترانسبيرنت فبقدر اشوف الرعشة اللي موجوده فيها يبقى ده بالنسبة للفاسيكوليشن لو ثلاثه فاسيكوليشن يبقى انتيرير هورن سيل ليجن طب لو ما تلاقيتش فاسيكوليشن هشوف بقى هل بروبيمال مور ويك ذان ديستال يبقى ماسل ليجن لو ما لقيتش الاثنين يبقى هو نيوروماضكولار جانكشن ليجن وده بتعرف بالاستسلام. طب إزاي أعرف اللي بقى بالاستفساء؟ هنعمل إي جي اللي هو رسم العضلات. لو تلقيت مايو يبقى ماسيل ليجن. لو تلقيت نيورو ليجن يبقى النيرف هو اللي فيه مشكلة. هنعمل نيرف كوندكتينغ فيلوسيتي. لو تلقيت نورمال نيرف كوندكتنج فيلوسيتي يبقى النيرف سليم يبقى ده مشكلة في الأنterior horn cells. لو تلقيت إمبرد نيرف كوندكتنج فيلوسيتي يبقى ده بريفرال نيرف. يعني الأنterior horn cells بقى أمثلة عليها اللي بوليومايليتيس لز لزبين طيب بريفرال نيرف ريجن زي الجوانبري سومدروم إلذ فيتامين ب12 كومبليكس والديابتيس والليبروسي كمان المسل ديزيز مايوباسي زي زي امثله الكونجنيتال والاندوكراينال زي الهايبوثايرويديزم بيقل الاي تي بيقل المصل بروتين الهايبرباراثايرويديزم وغيره الكورتيزول وكمان الانفلاماتوري ديزيز نيورومسكولار جونكشن اشهرها الميسينيا جريفز نلخص بقى تاني كده بسرعة اللور موتور نيرون اللور موتور نيرون بيتميز ب بي ويكنس طب لو الحاله بقت اسوء يبقى ويكنس او باراليسيس هايبوتونيا او اتونيا ممكن تقلب في الاخر ال في الايه في المصر يبقى ده ملخص اللور موتور نيرون ليجن ان اللور نيرون ليجن هو عبارة عن اربع حاجات انجيري هورن Neuromathular Junction و المصل النفتة وقدرنا نحدد الليفل اللي مضروب في كل واحدة لو جينا بقى للأبر موتور نيرون بصفة عامة هي عبارة بتبدأ بي الموتور ايريا اربعة ديت الرئيس ودوت المهيمن على كل حاجة بعد كده الموتور ايريا ستة ده النائب بتاع الرئيس هو اللي بيانوب عنه في حاجات معينة بسيطة بعد كده البيزة الجنجليح اللي تبدأ تزبط الموضوع وفي استرابيلوم دوت اللي بيعمل كوردينيشن هنتكلم عن كل واحدة دلوقتي يبقى موتور إيريا فيها الموتور area بتقدر تتحكم في البروكزيمال والديستر موتور area 4 س... بتتحكم في البروكزيمال والديستر لكن موتور area 6 بتتحكم في البروكزيمال بس. بروكزيمال نبدأ بقى نوضح كل واحدة في الحاجات دي كلها بطريقة أبسط أول حاجة موتور area 4 وظيفها إيه بصوا بقى احنا نعرف الوظيفة، ونقوم بوزنها يبقى ندي الاعراض لما يبقى في ابر موتور نيرون ليجن. الموتور إيري 4 وظيفتها ان هي بتعمل إنشيشن للبولنتري موفمنت. عمل زي المرش بتاع العربية كده. اللي تد الإشارة الأولانية. طيب. بتعمل إنشيشن للبولنتري موفمنت. طب لو بازت يبقى يحصل ايه ما فيش المرش بتاع العربية دارش يبقى العربية واقفة. فيؤدي إلى ويكنس او بيرليسز. ممكن تعمل مونو بلجية أو او بلجية او برا بليجيا. طيب وظيفة لها ان هي بتعمل صبريشن للماسل تون وديب تندو الرفليكس. عاملة زي, إيه؟ زي الحزام بتاع العربية كده او إن هي بتعمل سبرشن للمسل تون زي سائل لما إنك لكن الحزام هو اللي تفضل في مكانك شوي. يعني مثلا إيه لما بقى إيه اللي يحصل يبقى يحصل بقى عندي هايبرتونيا بارتونيا ماشي ويبقى في اجزاجيرات ديب توندون ريفليكس طيب كمان من وظائف موتور ايدي اربعة ان هي بتعمل سابريشن للباسولوجيكال ريفليكس بتمنع بقى الريفليكسات الباسولوجي اللي هي زي الجورفليكس الكولونس الاداكتور ريفليكس الحاجات دي كلها طيب لو بازت الوظيفة دي هيحصل ايه يبقى نيونيتال برزيستانت ن دابينسكي ساين او البلانتر ريفلكس يبقى موجود يبقى تاني بقى كده نعيد وظائف هي. هي لها ثلاث وظائف اساسيه بتبدأ الحركه موفمنت فلما يحصل ويكنس او براليسي. سواء بقى مونوبليجيا على حسب بتعمل صبريشن للمسل تون والديپ تيندون ريفليكس. فلما تبوظ الوظيفة بتاعه يبقى التون هيعلى يبقى يحصل هايبرتونيا كمان بتعمل سابريشن للباسولوجيكال ريفليكس فلو بازت هيبقى في عندي وبابينيسكي ساين بوزتف والبلانتر ريفليكس هتبقى موجود ده بالنسبة لإيريا أربعة موتور إيريا ستة بقى بالنسبة لموتور إيريا ستة بتبقى بتسيطر على البروكزيما المصل نطق الديستا المصل عشان كده لما إيريا أربعة بتبوز ايه اللي بيحصل بيحصل إسباستيك وبيحصل طلاث نايف رجيزي زي غزال كده بيحصل بقى ممكن يحصل باراليسيس او ويكنس في المسل بيبقى ديستال اكتر من البروكسيمال بيحصل هايبر تونيا ان ذا فورم نايف او كات نايف ريجيديتي زي المارو... المطوه arm غزال كده وبيحصل كمان هايبر ريفلكسيا وبيبقى معاها كمان يظهر باثولوجيكال ريفلكس ممكن تظهر ده بالنسبة لإريا ستة يبقى إريا ستة أهم حاجة أنها بس بتأثر على البروكزيما الماصل بس السريبيلم السريبيلم له وزفتين أول وظيفة له الإكوليبريام ثاني الكو الكووردينيشن يعني إيه الإكوليبريام هو اللي بيحفز على التوازن بس مش لوحده بيساعده مع الأزن الوسط والأزن الداخلية لها علاقة بالموضوع ده حاجات اللي ان كما ما لناش دعوه هنا بقى في النيورو لكن انا اللي بيهمني ان هو بيعمل ايكوليبريم وكو اوردينيشن هو اللي بينظم حركة العضلات وهو اللي بي بيخلي الانسان يحصل كو اوردينيشن ده اللي بيخليك بقى تطلع السلم وانت مغمض تجري بسرعة مش عارف ايه هو ده اللي بيحصل يعني طيب احنا عندنا بقى السريبلان في ثلاث اماكن في والبايلو سريبلان والنيو والنيوسريبل الار سريبلان ده بيبقى يهي من على الكوكية بتاعة الانر اير فلما يتضرب يحصل درانكن جيد كأنه ماشي ساكرام لأنه ماشي مدروة أو ساكرام البيلوس ريبيلوم بيعمل استيميوليشن للمسل تون والرفلكسات كأنتاجونيست للمسل يعني هو اللي بيهدي بيهديها شوي فلما يبقى استيميوليشن بتاع المسل تون ما عادش موجود إلا هيحصل هيحصل هيبوتونيا وهيبوريفلكسيا النيوس ريبيلوم هو اللي بيقدر المسافة وهو اللي بيخليني مثلا زي ايه وانا بحرك ايدي كده علشان امسك قلم ايه اللي بيجيب ايدي مثلا من جنب جيبي ان هي تفضل طلعة طلعة طلعة وتقوم رايحة مسكة الالم وراجعة تاني فحرك اسموز هو نيوس فلو نيوس ريبيلم بيبقى مش عارف اقدر المسافات وكمان ايدي فيها رعشة وهي بتمشي ليه لان انا وانا بحدث ايدي علشان اجيب حاجة كان ايدي بتروح باندفاع اكتر ف الانتي مصل اللي هي بتعكسها تقول لها لا ارجع شوي فيبقى لإيه رايحة مرتعش فبيحصل ده لما النيوس ريبيلوم بتضرب بيحصل ديسيمتريا اللي هو خلل في تقدير المسافات ديكمبنسيش ديكمبنسيش موفمينت اللي هو الموفمينت مش متضبطة مع بعضها ممكن يحصل مستاجمس فعشان كده المانفستيشن بتاعت السريبيلوم أفكشن لما السريبيلوم بيبوز بيحصل اول حاجة درانك درانكين جيت اللي هو زي ماشي زكران هايبوتونيا وهايبوريفليكسيا نتيجة البايلوس ريبيلوم بس بشرط انه ما في اسوسيشن association weakness. لان العضلات ما تضربتش هو طبعا بعد كده العضلات هتبدأ تدرب لان بيحصل معاها احنا عارفين ان العضو الذي لا يستعمل بايه بيضرب فيحصل ويدنت بس في الاخر لكن في اول ما ضربله بالضرب بتبقى العضلات سليمة فبيحصل هايبرتونيا وهايبر ريفلكس كمان بيحصل ديسمتريا خلل في تقدير المسافات بيحصل بقى لغبطة في الموفمنت وممكن يحصل الجيت ديس اوردر اللي هو لغبطة بقى في المشي مش عارف يمشي كويس ممكن يحصل في العين كمان نيستارلز البيزا الجانجليا بعد كده البيزا الجانجليا ده هي اللي لها علاقه بالاكسترا براميدال لها علاقه بالايموشنال والاسوسييتد موفمنت عشان كده هي ديت اللي بتخلي الإنسان وشه يبقى باين عليه التعبيرات فلما تتضرب ممكن بقى المريض يبقى عنده ماسك فيس ا ايموشنال انستابيليتي خلاص ما عادش قادر يعبر كمان من وظايف البيزال جانجليا ان بتعمل كنترول للاب نورمال بتاعت بتاعه 4 ديورينج ريست يعني ايه يعني ديورينج ريست اريا 4 لسه بتسيل دي فهي البيزال جانجليا هي اللي بتهيمن عليها وبتسيطر عليها فلما تتضرب يحصل ممكن يحصل تريمورز رعشة يحصل كورية ممكن يحصل كمان زي تويتشنج في الموفمينت بتاعت الوال اليد بترتعش كلا من بعيد او الرجلين بترتعش ممكن كمان يحصل موفمينت في الترانك عشوائية كمان بازل جانجليا بتعمل كنترول الماصل تون على حسب فلما تبوز ممكن يحصل في الايه رجعتك العضلات ممكن يبقى يحصل عندي تريمرز ممكن يحصل كمان جيدس أوردر كمان اللي بعد كده لما البيزن جينجليا ال يعني النيوروترانسميشن بتاعها هو الأستاي الكولي فالأستاي الكولي بيعمل ستيمULATION والدوبامين ممكن يعمل إينهيبيشن فيعمل شورت تيبينج صافلينج ما يهمناش اخرى انا اللي بيهم من البيزة لما بتبوز هي لها ثلاث وظائف اساسية بتعمل emotional و associated فيحصل بقى ماسك فيس و emotional بتعمل control abnormal activity بتاع area 4 فممكن تؤدي الى tremors korea في المovement بتاعت بتعمل كنترول للتون فممكن يحصل rigidity او tremors ده بالنسبة للنقطة الأساسية بتاعت الأبر موتور نيرون ليجن. بصفة عام. نيجي بعد كده للسينسوري سيستم. يبقى احنا خلصنا اللي اتكلمت عنه اللي كله كان اسمه الموتور سيستم. اللي هو الموتور سيستم آه حاجة في الأبر واللوار موتور نيرون ليجن لما بتضرب لما بتضرب. عن ده كله هنتكلم عنه تاني بعدها ما نشرح النظري. بس, ده بس عشان نفهم الكلام اللي جاي بعد كده. سينسري <سؤال> سيت عندي حاجه من اثنين يا اما سينسري لوس يا اما نو سينسري لوس يعني يا اما نفقدت الاحساس يا اما ما فقدتوش في بقى سوبرفيشال سنسيشن زي مثلا بيحس بالميه السخنه ولا ساقعه في البين سنسيشن زي بيحس بخبطه الدبوس او المصمار في التاتش سنسيشن بيحس بحاجة لما يلمسها يعني لما مثلا يلمس حاجة قطن يقول ايوه ده قطن حاجه صوف يقول دا صوف وكده رقم ثلاثة في الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها الاوتونوميك نيرف سيستم لازم اسال وعلق على السمباساتيك والباراسيمباساتيك طب السمباساتيك والباراسيمباساتيك ايه اكتر حاجه الهارت ريت الهارت بيزيد في السمباساتيك بيقل في بريشر بيزيد في بيقل في كنترول بيعمل ريتينشن بيعمل <تصفيق> كمان بقى الهائر سنتر اللي هو بقى وانت بتاخد الشيط بقى هتشوف هل المريض ده بقى متخلف عقليا عبيط لسه مخه شغال ولا لأ لو كان اطفال بقى هتتكلم على المينتر ريتارديشن او الكنفالجن اللي بيهمنا في الكبار حالات الكنفالجن الكنفالجن دي هتفع حالات يعني هنتكلم عنها هتعتبر كهائر سنتر افكش في بعد كده شوية نقط بيهمونا هنحتاجهم في البطنة واحنا بنذاكرهم هنقول شوية النقط ضمت بسرعة لما بيزيد ب لا اي سبب من الاسباب اللي بيحصل بيحصل هيدك صداع بيحصل بوميتنج ليه بقى بيحصل بوميتنج لان بيضغط على الفيجلس فبيحصل فيجل ستيوليشن فبيعمل ريفلكس بوميتنج كمان بيقولوا ان بيحصل في حاجه اسمها كيمو ريجولري زون بتعمل ثمان vomiting. كمان بوميتنج كمان بيحصل بلير فيجن وممكن يحصل معاه دبل ديما لو كان بقى سبب الانترفيرنال تنشن العالي بقى ممكن يكون سببه تيومر ممكن يكون سببه زياده في اي حاجة من الايه من الحاجات دي هتدي المانيفيستاشن بتاعه السرط اا فلما يقول لي وات از ذا يعني ايه هو الليجن يبقى الليجن بتاع مثلا ممكن يكون تيومر انفلاماتوري بنسبه لايف ولايل لكن لما يقول لي وير از ذا يبقى قصدي الليجن ده فين هل هو في الفرنتال لوب هل هو في التيمبورال لوب ماشي هل هو في الاكسيبيتال لوب على حسب المانيفيستاشن اللي هيديها لي البرين ستيم بيتكون من ايه بيتكون من الكرينيال نيرف نيوكريال والسينسري تراكت والموتور تراكت اللي هو الديسيندينج تراك والفايتال فعشان كده البرينستيم ليجان بيؤدي الى موتور ليجان سينسوري ليجان كرينيال نيرف ليجان وكمان بيعمل بتاعة الفايتال سينتر ليجان سواء بقى لو كان في المضلة إبلونجاتا او على حسب بقى إيه المكان سواء ميت برين بونز مدلة او على حسب المكان هيدي المانفستيشن بتاعتها لما تبوز ودي تعتبر تهير سنتر. من ضمن برضو المانفستيشن بتاعة السريبيلوم لما بيبوز بيعمل حاجة اسمها اكتاكسيا اللي احنا ايه نتكلم عنها بالتفصيل لان احنا عارفين ان السريبيلوم له وظيفة اساسية اللي هو بيعمل اكوليبريام وكوردينيشن فهو اللي بيعمل كوردينيشن ما بين الايه في الحركة طب نأخذ بقى معلومتين كده يهمونا عن ال internal all motor, motor sensory في نص البودي. يبقى لنصف الجسد موتور and يعني يعني مكانها فين مكانها سب كورتيكال يعني تحت الكورتكس وكمان ابوف الميد يعني هي فوق الميد برين وتحت الكورتكس احنا عندنا في 2 انترنال كبسول طب لما وقلنا ان الانترنال كبسول حاملة لنص الجسم موتور عشان كده لما بيحصل كابسولاري ليجن اللي بيحصل بيحصل هيمي بليجيا وهيمي هايبوسيديا طب ايه اكتر حاجة بتعمل كابسولار <تكتبع بميزان> هيمبلجيا ان يحصل بقى اوكلوجن للتفصل بلانش بتاع الميد مثلا الميدل سيريبرال ارتي هو ده اكتر حاجة يبقى ايه ان احنا قفلنا البلازودايل اللي هي اللي رايح له ده اكتر حاجة يبقى ايه اللي بيحصل لما بيحصل كابسولار ليجن بيحصل هيمبلجيا وهيمي هايبوسيزيس نيجي بعد كذا النقطة كانت بتتقال ايام الفسيولوجي وما كانتش بتتفهم قوي اللي هي البودي بريزنتيشن على الموتور اريا خاصه الموتور اريا 4 اسهل تشبيه لها لو انت حاسس كأن ايه واحد بيبص من الشباك كأنه بينشر الغتيل وامطلع بقية جسمه بره يبقى اللي موجود جوه الأوضة هو ايه اللي موجود رجليه طب واللي موجود بقى بره راسه وراسه وايده محضفين لبره لو افترضنا بقى ان الجزء الميديال هو اللي رجليه والجزء اللاترال هو ايه؟, ايه هتلاقي هو راسه بقى وايده عشان كده اللي بيغذي المنطقه بتاعه في البرزنتيشن بتاع الموتور اريا 4 هو الايه الانتيير لكن اللي بيغذي الجزء اللاكرال هو الميدل سيريبرال ارتي تلاحظ ان هتلاقي عندك ان الموتور ايريا زي ما تكلمنا عنها ان الجسم كانه مقلوب هو في التمثيل بتاعه على الموتور ايريا. كل منطقة ما مكان اكبر في ده معناها ان المنطقة دي فيها Movement او فاين فانكشن اكتر من منطقة تانية طب لو جالك مثلا كدفرنشل بتاع واحد عنده ويكينس عنده ضعف في العضلات يا اما يكون ابر موتور نيرون ليجن زي مثلا براميد البراجت ليجن او موتور نيرون ليجن سواء انتيريور هولنسيل ديزيز او بريفرال ديزيز وممكن كمان يكون ماصل ديزيز زي اي حاجة تعمل مايوبسي يعني اي حاجة تعمل تعب في العضلات نفسها سواء بقى التهاب او اي حاجة في العضلات دي ممكن تعمل و ناخد بقى نقطتين على الموتور سيستم كده البراميدال تراكت هي عبارة عن تراكت من الاريا 4 باسينج داون يعني هو نازل لتحت الاريا 4 مسؤولة عن ان تعمل انيشيشن موفمنت في بقى عندنا الجناحين او الونجي ابر موتور نيرون او البراميدال تراكت ده بيعمل كوردينيشن ماشي وناس السيريبلوم والاكسترا براميدال يبقى انا عندي في نازل من فوق البريميدال تراك اللي هي الابر موتور نيرو ماشي ده كله هو نازل طبعا هو واخد نص الجسم مش واخد الجسم كله بيبدا يتلم في حته يعني كانك جايب سلوك كتير وفي الاخر عايز بقى تحطها في سلك واحد ايه وتلمها كانك دمعت اسلاك كتير في بقى وينجين الوينج الاولاني اللي هو السربيلوم بيعمل كو كوردينيشن للموفمنت فلما بيبوظ بيحصل ان كوردينيشن بيحصل لخبطه في العضلات بعد كده في عند الجناح الثاني الاكسترا راميدال تراكت ده اللي هو بيعمل فلتر للموفمنت ده زي سلك الارض بتاع الايه اي جهاز كهربائي كده هو اللي بيطلع الكهرباء الزيادة وبعمل فاين موفمنت ده كله ينزل يروح عند الانتيير هورن سيلز من اول انتيرير هورن سيلز الحدات العضلة زي ما اتكلمنا قبل كده هو اللور موتور نيرون اللي هو ايه الانتيير هورن سيلز البريفير نيرف النيورومسكولار جانكشن والعضل يبقى الموتور سيستم او الموتور سيستم عن ايه هو عباره عن الأبر موتور نيرون واللوور موتور نيرون زائد المصلي او هو عبارة عن الأبر موتور نيرون اللي هو اري زائد اللور موتور نيرون اللي هو الانتيرير هورن سيلز والبريفرال نيرف جانكشن وكمان المسل. طب لما بيحصل ده ليجن في الموتور سيستم اي ليجن بقى ممكن هيؤدي في الاخر الى هيؤدي الى ويكنس في العضلات يبقى ايه هيؤدي الى ويكنس في العضله العضله مبقيه لان هدف في دي كلها في الموتور سيستم ايه اللي هي من المخ من اري 4 اخر السكه هتوصل فين هتوصل لعضله طب بعد ما توصل للعضلة ايه الهدف ان يتحرك العضلة فلو اي حاجة ضربت في السكة او بازت في السكة هيحصل ايه هيحصل ايه؟ ان العضلة عديد ما عادتش قادرة تتحرك اما السينسوري سيستم السينسوري سيستم احنا عندنا فيه الكورتيكال سينسيشن بيعدي في الانتيرنال كابسول عشان كده لما الانتيرنال كابسول قلنا بتشيل نص الجزء بعد كده السلمس. السلمس ده هو السكرتير بتاع السينسيشن هو اللي بيلم السينسيشن كلها لازم تعدي فيه عشان هو اللي يبعتها للكورتكس والمخ ياخد القرار النهائي في الموضوع بتاع السينسيشن سواء بقى هيبدأ مثلا لو انت مثلا دوست في مياه سخنة او دوست على مصمار تبدأ ترفع رجلك انك تحس اصلا بالسينسيشن نفسه ده على حسب طبعا كل حاجة اللي تشرح اللي فات ده كله كان الجزء بتاع النيورو اناتومي هنبدأ بقى دلوقتي في شرح الليورو بقى بتاع البطنة وهتعرفوا بقى اللي انا قلته اللي فات ده كله اهميته ايه في اللي جاي اللي فات النيورو اناتومي والنفسدات اللي كانت في الاول مجرد بس انك تفهمها اللي جاي بعد كده بقى هو اللي هتبتحن فيه ودزاقة يع أول موضوع عندنا هو الهيموبليشة. هيموبليشة يعني فيه في سايد يعني فيهم شلل. السبب في براميدل تراكت ليجن. لا بس لازم يكون فوق الفيث سيرفايكل سيجمنت. طب هو why ذا ليجن ماس الأبر لمب بتاعه بيبدأ من أول الفيفس. Cervical segment. فلو حصل تحت كده يعني مثلا لو بقى في السبعة او في الفيرست سوروسيكس مش هيديني هيبقى هيبقى القبر لمب هيبقى ما فيش في شلل يبقى الامبلجا يعني شلل في الايد والرجل في يام واحدة من الجسم الفرق بقى ما بين القبر واللور موتور نيرون ليجن القبر موتور نيرون ليجن بيبقى الليجن في الكورتكس والبراميدال تراكت بيبقى اكزاجرات الديب ريفليكس يعني هايبرتونيا وهايبر هايبر ريفليكسي اما اللور موتور نيرون ليجين بيبقى ليجين في الانتيريور هورني سيلز والموتور روت او البريفرال نيرف بيبقى معايا هايبوتونيا بيبقى لست جيب ريفليكس بيبقى ماركت ويستينج في المصر واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده في قاعدة بس هي مش شرط قوي يعني تقدر تقول ان هي almost. الكورتيكال ليجن اختارت از مونو بليجن بس ها مش حاجة أكي اكيدة قوي يعني في بقى عندنا مصطلحين هتفضل تسمحهم طول شرح ومذاكرة النيورو اللي هو هور از دي ليجن ووات از دي ليجن هور از دي ليجن يعني انا قصدي حدد لي المكان بتاع الليجن يعني اعمل لوكاليزيشن للليجن ده بقى بيعتمد على الباتر بتاعة الليجن بدي ازاي جاي منين الحدت اللي حصلت فيها يعني مانيفيستاشن لكن وطء الزليجن يعني ايه هو الباثولوجي اللي عمل الليجن سواء ده كان مثلا حاجه باسكولر زي ثرومبوز عملت الحكاية دي او جلطة او اي حاجة ممكن او انفلاماتوري على حسب ده الباثولوجي اللي عمل المشكله لوكيزيشن للليجن او وير از ذا ليجن ممكن بقى يكون الكورتيكال ليجن احنا خدنا في الكورتيكال لي... الكورتيكال ليجن ممكن يبدأ بمونو بليجيا بيبقى غالبا سببها فاسكولار او ممكن يبقى هيم بليجيا على حسب برضك ايه النوع بتاعها احنا خدنا الف... اللي هي اري 4 قلنا ان اري 4 بيحصل برزنتيشن للجسم على اري 4 بشكل عكسي وقلنا احسن مثال ليها كان واحد بيبص من شباك وبينشر الغسيل فهيبقى رجليه جوه البيت لكن راسه وايده بره يبقى الجزء الميديال هو الرجلين والجزء الجزء الاخف اللي هيبقى ميدال الإيد, الايد الايدين الرجلين بس لكن الجزء اللاترال اللي هو الرأس والايد فقلنا ان الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي الجزء الميديال لكن اللي بيغذي الجزء اللاترال هو الميدل سيريبرال ارت طيب لما بيحصل ميديال بارت موتور اريا بيحصل فيها ليجن هيؤدي الى النيجل بارك هيعمل لوور اللي هو اللور لمب هيبقى بتتغذى اللور لمب بقى من الكلام ده في اللي بتغذيه في المخ هي ال ايه هي الانتيير سيربرال ارتي لكن اللاتيرال بارت بيغذي الميدل سيربرال ارتي إيه هي الكاركتر بتاعه الكورتيكال ليجن الكورتيكال ليجن غالبا بيبدا بمونو بلاجيا بس ممكن يجيب هيميبليجيا وبقى في كورتيكال سنسري لوس وفي باراليسز في الليمب ببقى السنسري كورتكس غالبا بتبقى كمان فيها مشكلة في اثر كورتيكال منفستيشن بقى على حسب بقى الاريا اللي اضربت اكتر ممكن يبقى في افيزيا ممكن يبقى فيه Conjugated Deviation في كونجيوبيفيتد ديفيشن في الاي كمان ممكن لو حصل اكستينسيف ليجن يعني الليجن كان عنيف ممكن يؤدي الى كومة طب لو كانت بقى كابسولر هيميبليجيا يعني الكبسول هي اللي اضربت بيحصل كومبليت هيميبليجيا برونزو يعني من البدايه كده يعني ايد ورجل مضروبين طيب هيبقى يعني اللسان بيبقى هيشاور على المكان اللي فيه الليجن كمان هيبقى لان احنا عارفين ان المكان بتاع الكابسول او الانترنال كابسول هو تحت الكورتكس وفوق الـ وفوق الـ فلما هيبقى الكبسوله ضربت هتبقى الكورتيكال سليم ولاحظ ان اللسان هيبقى بيشاور على مكان الشلل طب لو كان برين ستيم ليجن هتبقى كروسد هيمي بليجيا الميد برين ليجن ممكن يؤدي الى هيمي هيمبليجيا اون اوبسيت سايد هيمي هايبوسيزيا على opposite سايد كرينيال نيرف ليجن على حسب بقى الحته الافكتد ممكن مثلا 3 و4 يعمل لوور لمب لوور موتور نيروني ليجن اون سيم سايد ليجن اللي احنا بقى بنسميها اوبزيت سايد هيمبليجيا او في معنى تاني كروس هيمبليجيا لما بيحصل ليجن في البونز بيؤدي الى مايوزس او بين بوينت بيوبل لانه لان البونز بيتأثر قوي بالسمباثيك تشير لوكيزيشن للبرين ليجن او الكروز هيمبليجيا ازاي بقى احدد هل هي ميد برينز ولا بونز ولا مضاج في جنرال كاركتريريا للموضوع ده ان انا هلاقي فيه هيميبليجيا وهيما هايبوسيزيا على الاوبز سايت اوف ليجا. هلاقي كرينيال نيرف ليجن لور موتور نيرون ليجن على ستيم سايت اللي احنا بنسميها كروس هيميبليجيا ده كله ثابت فيهم كله في بقى سبيشال كاركتر هي اللي تقدر تحدد لي الليفل اللي مضروب لو انا لقيت كرينيال نيرف 3 و4 هما اللي مضروبين ومعاهم دايليتد بيوبل ومعاهم كمان نيوروجينيك يبقى ده 100 لكن لو لقيت 5 و6 و7 بين بوينت ومعاها كمان هايبر او عنيف يبقى دوت البونز ده اللي يعني ده النقطه الاساسيه في الموضوع ده في بقى امبورتنت سندروم هو ما بيهموناش قوي غير الميد برين ليجن اللي هو هيبقى فيه هيمبليجيا بليجيا on the opposite side of the lesion و third cranial nerve lesion only on the same side اللي هي الويبر سندروه هي دات اللي تهمنا بس فيهم رابع حاجة سباينل هيمبليجيا بليجيا بيبقى يونيلاترال ليجن فوق الخ... الفيفس بيحصل ايه بقى بيبقى فيه عندي dorsal del tract supply the same side of the body the سابلاي column supply the same side of the body it's the body في السباينوسالاميك تراكت supply the opposite side of the body لما انا بضرب حتة يبقى اللي تحتها مضروب ماشي بس انا لازم يبقى حصل عندي سباينال ليجن وشغل فوق بس لازم يكون فوق الايه الخامس ليه بقى فوق الخامس لان احنا عارفين ان اللي بيغذي الوح... اللي هو الحاجة اخمال بريكيا اللي بيغذي النرفات بتاعت الايد فوق الخامس فانا على الاقل لازم يكون الخامس مضروك وإلا هيبقى ايه ال... الابر ليمب فري وما فيش فيه مشكلة طيب ايه هي اسباب بقى الهيمي بيجيا ايه انا قلت الاسباب ده كله هو كلام النيورو كلام بقى البطنة اللي انت هتلاقي نفسك عارفه مية مية في بسرعة ايه هي أسباب الهيميبليجيا او واط إزاليجيا او الباصولوجيا يبقى لما يقولك واط إزاليجيا يبقى قصده الباصولوجيا في الباصولوج بتاع الهيميبليجيا بيعتمد ده لما بشوف الأسباب على حسب هو مدى ازاي في الكورس التاعه اللي خدها. هل في ريسك فاكتور زي واحد عنده ضيابيتس عنده هاي باركينشان عنده اي اف او عنده مشكلة في الهارت زي انفكت في اندوكاربايتس فده بيدلين انه ممكن تكون حالة كيميبوليز هل في سيكتوموسايت اسوسييتد لحاجه ثانيه ولا لا اول حاجة في اللي هي حصل هيمورج او ثرومبوزس او امبوليزم الثرومبوزس والانبوليزم هيؤدي الى انفاركت الانكسه هتبقى الكورس هيبقى يعني ايه أفطر فهنلاقي طبعا في بوزيتيف ريسك يعني مثلا هنلاقي المريض دوت بيجي له جلطات بسبب الهيبرتينشان أو عنده A-F أو عنده ديابيتس أو عنده أي حاجة بتخلي جسمه بقى فيه جلطات طيب إزاي بشخصهم؟ في قاعدة عامة كده لكل أمراض النيورو أمراض النيورو عايزة شخصها بعمل C-T وإما R-A طبعا حكاية الـ راي r والحاجات ده كله ما بيبين ليش حاجة أنا بعمل C-T وإما R-A العلاج مفيش علاج ده فيهم كله. يعني لك كل ما غير مقمول في علاجه يعني طيب او في حاجات بقى بيبقى لها على الجراحي بس الجراحة مش علينا هتاخدوها بقى السنة الجاية في النيورو سيرجري هتلاقي ايه على حاجات الجراحة اكتر طيب ممكن يجي واحد عنده هيمي بليجيا جات له بدراماتيك اونس يعني فجأة كده وهو اي من النوم او هو بعمل اي مزبوط فجأة جات له هيمي بليجيا ده يبقى غالبا حصل له هيمورج او هيموليزي حاج <إمتخل> حصل في أمبوليزم أميت أفله أو حصل نزيف عنيف النزيف دوت أمانع البلاط صبلان إيه هي أسباب الفتق النارهي مبلجة قلنا سروم سرموبيوتيك سرموبوزز بقى زي تيربرال تيروسكليروزز أو البلد ديزز زي سرموفيليا في أمبولك مانifestation بقى أو الأمبولك تيولوجي زي واحد عنده AF أو الستيفيندو كارديتيس إيه أو واحد مركب صمام صناعي او واحد عنده اي دي في جسمه بدأ يحصل معه دي بي تي في ام رايحة في اي حتة في مراجج بقى زي واحد عنده هايبر تينشن او بليدين تيندنسي او واحد عنده مثلا انيوريزم الانيوريزم دي بدأت ترافشر فعملت المنفيستيشن في أسباب بقى تانية غير الفاسكولر لاحظ كمان ان ممكن الفاسكوليتس نفسه ممكن يعمل الفاسكولر هيميبلجيا يعني مثلا ممكن تكون يانج فيميل ميل عندها سيستيميك لوبس او يانج ميل مثلا عنده بولي ارتريتس نيدوزا ممكن يعمل الفاسكولر هيميبلجيا في, في كمان بقى الانفلاماتوري زي الانكفاليتيس او البرين ايبسيس بيبقى ايه لونس اومسط نعافييفر بيبقى كمان معاه الصين بتاعه المينينجال في زي او الجليوما بتبقى gradual onset, progressive course. بيزيد معاه الانترا الاعراض بتاعه الانترا كرينيال اللي هو الهيديك والفوميتنج في بقى كونجنيتال بقى من يوم ما اتولد تروماتيك زي او واحد عنده يعني تعرض للحادث فهتحصل فحصل عنده اي ليجن في ديجينرتيف ديزيز في دي ميلينيشن ديزيز زي الملتبلسكليروسين ذا بيبقى ريميشن و اللي هو المرض بيروح ويجي طب ما هي الأسباب بتاعي الترانزانت او الرقariant هي ما بليجا يعععني كأن واحد ييجي له هي بليجا و واحد ممكن يكون في ترانزانت كيميكي أتت ملتبلسكليروسين الدسكوليت كمان الهيبر تنسف انكفالوماسي ممكن كمان في حالات الهيستريكا ده هتبقى حالات نفسية اللي هو ايه هيمي بريجيا اهمهم ترانزيانت كيميك اتاك والهيستريكا طب ايه هي بقى المراحل بتاعة الهيمي بليجيا الفاسكولار كوز على حسب بقى ايه لو كانت فاسكولار اول مرحلة اللي هي مرحلة ترانزيانت كيميك اتاك دي هنا افضل وقت للتدخل يعني ايه بقى لو انا قدرت الاحظ العيان دوت في الاول علاجه بيبقى سهل هو ممكن يبقى عنده فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت هيجي له بقى ترانزنت سيريبرال اسكيميا هيحس بهيفينس في الأبر واللور لمب ممكن يحس بديفياشن في الماوس يحس انه يبقى تلوح شوية هنا لازم اشك على طول اي واحد يبقى تلوح عنده تنميل في ايده ورجله بيروح ويجي على طول لازم بقى اعمل له اي مهر اي سيتي لازم على القل اعمل الانفتيجيشن علشان اقدر اعالجه بدري طيب تاني بقى مرحلة الفلاسد ستيتش هيجي بقى يشتكي بقى بهايبوتونيا وهايبوريفليكسي طيب لما يجي لي بقى بهايبوتونيا وهايبورفليكسي انا مستنى لحديث امتى بقى لما اعمل اشعة مقطعية و سي تي و اما ارأيه والحاجات ديات لازم معنى ممكن بقى لو عملت له كمان بلانتر رفليكس ألاقيه نيجاتيب مفيش استجابة طيب هاو كان وي دياجنوز الحالة ديات بقى في اولها لازم ابص على السيبتم والصين لازم ابص على الصين لازم ابص على هو في اللي هو بيبدأ بقى يحرك بقه وهلاقيه طبعا ايه اللي سن بتاعه في تقل شوية نورمال لنب موفمينت بس لما عمله بينفول بلانتر ممكن تبقى بايضة في يننا معينة على حسب طبعا ثالث بقى مرحلة اللي هي ايه اللي هو بقى ايه الحالة بقى ايه يعني بقت اسوأ بكتير بيبدأ بقى يبقى معاه ويكنس وبراميدال تراك ديستريبوشن. اللي احنا نقدر نقول عليه بقى حالة ستاوت خالص. جالي بقى بالفول هينبليش. هاي بقى عنده هايبرتونيا، هايبر, دونية, هايبر آه, لوس, آه, هيبقى بقى عنده ديستال من بروجيمال، من الفليكسور. اللورد ليمب من أكتر من في هايبرتونيا، في هايبر, دونية, فيه هايبر في اكستينسور بلانتر هيبقى لوست زائد كمان بقى هيبقى لوس اوف ازاي بقى reflex هيبقى في جيت في بقى الشور ساين ده البراميدال اللي هي بقى هيبقى فيه كلوموس. هيبقى فيه بلانتر reflex كمان هنلاقي بقى ان الكن... يعني الكوندشن بتاعته هتبقى اسوشييتد بقى مع هيمي هايبوسيا اللي هو حاسس ان رجله خلالانه وكمان مش حاسس بيها البراميدال ويكنس افكت البروجرافيتي اكتر من الانتي جرافيتي ماسل لو جالي بقى بيشنت بريزنتد ووس كوما في غيبوبه لازم اول حاجة ابص عليها الصين اوف اللاترالايزيشن لو كانت بوزيتيف لقيت بقى في صين اوف اللاترالايزيشن اعمل سي تي ام ار ملقيتش بقى نو ساين اوف لاتيرالايزيشن بنعمل ليفر وكيدني وبقى نعمله له كيميا علشان نشوف ايه تحاليل بقى الكيميا ممكن يكون حاجة تانية بس اهم حاجة مريض عنده غيبوبة يا على الاقل اعمله له سي تي طبعا هتكون في الطوارئ او في مستشفى الحاجات دي بتتعمل ببلاش لان انت الحاجات ديت في علاجها في الاول بيبقى لها علاج لكن بعد كده بيبقى علاجنا تقريبا خلاص يعني لما يجي لي بقى مريض بقى حاله اسباتيك خلاص عالج ايه بتبقى تقريبا الحاله استوت وصلت لاخرها خالص أما الانفستيجيشن بقى لحالة الهيمي بليجيا هنعمل سيتي السيتي بقى هيبدأ يشخص لي لو كان فيه بيس بيس القبعي هل فيه هيموريج هل فيه برين إديما ولا لأ هل فيه برين ستيم ليجان ولا لأ بس البرين ستيم ليجان ما بنقدرش نشوفها بالسيتي عشان كده حتى بتحب نعمل الامر اي والامر اي هو الجولد ستاندرد انفستيجيشن في حالات الهيمي لان هو بيشخص لي السمول البسيط خالص والبرين ستيم يعني في حدود اقل من نص سم بيقدر شخص الحاجات دي ممكن كمان بقى نعمل الاي في حالات الابيليpsi ممكن بقى نعمل في حالات زائد بقى نحن نبص على الناس اللي عندهم ريسك فاكتور بقى زي فاندس اجزاميناشن في حالة الماليكنا نطهي برتينشن نشوف بقى ايه شوية ال... الكيميا بقى بتاع الجسم الانسان نشوفه السيرام سوديوم بوتاسيوم البلود شوغر البلود بروفايل الايكو كارديوغرافي نعمل له بلود اجزاميناشن بقى سي بي سي هل عنده بولي سي ولا لا نعمل له بليدينج بروفايل طب ما هي الكمبيليكيشن اللي واحد عنده هيم اشهر واهم واخطر كومبليكيشن لواحد عنده هيميبليجيا يعني شلل نصفي يعني ايده ورجله ما بتتحركوش ان هو قاعد في السرير كده برولونجيد بيت ريست فلازم تقلب المريض في في السرير على الاقل كل ساعتين تقلبه عشان بقى ما يخشش بقى في البيت سورز والحاجات دي لان اكتر المشاكل احنا عندنا البيت سورف الدي بي بيحصل ويستينج في المصل بيحصل اوستيو مع قله الحركة كمان بيحصل كونستيبشن نفسيته تتعب وبيخش في ديبرشن العلاج العلاج بتاع الهيموبليجيا العلاج هو مجرد نيرسينج انك بتبدا تعتني به لو كان المريض ده جاي لك بكوماتوز توزيشن لازم بقى جود نيرسينج رايل تيوب عشان هو ياكل وش هو في كوما لازم تعمله تاخد بالك خد بالك من الماوس هايجين بتاعته، خد بالك من الرازبيريشن، خد بالك من الدول هابد بتاعته، وعنده نستيبشن ولا لا؟ اعمله كاسترايزيشن. بروفلكسز اجينست البيت سورت بروفلكسز بالانتبيوتيك عشان الانفكشن لان انا من النيمونيا في سيماتيك ثيرابي انك لازم تقيس له بريشر تاخد بالك من الريسك فاكتور تاخد بالك من السيريبرال هيموراجي لو هيجيله له تاخد بالك من الانفاركشن وتعمله في الاخر علاج طبيعي لو جيت تلاحظ العلاج بتاعي هيمبليجيا هتلاقي هو اصلا ما فيش علاج هو مجرد نيرسينج عشان كده اهم كلمة في العلاج بتاع الهيمبليجيا هو النيرسينج طبعا مع العلاج الطبيعي طب لو كانك واحد بقى عنده هلمي بليجيا وجدت تعمله سيتي لقيت السيتي بتاعه نورمال يبقى اي الاحتمالات ممكن يكون هو اصلا سليم ما عنده هلمي بليجيا ولا حاجة وتكون حاجة ايه حاجة نفسية ولا حاجة تاني حاجة ممكن يكون عنده ريسنت انفاركشن وما وممرش عليها تمانية واربعين ساعة فى السيتي لسه ما شفهاش ممكن يكون عنده سمول انفاركشن صغيرة قوي فى السيتي ما شفهاش ممكن يكون عنده برين ليجن فالسي تي ما شافهاش عشان كده اي مريض يجي عنده هيموراجيا تعمل له ام ار اي هتعمله سي تي وام ار اي الاتنين مع بعض لان الام ار اي هيوضح حاجات كتير وبيبين كمان الحاجات الصغيرة فبيقدر يشخصها بدري واحسن طيب بما اننا بقى في التسجيلات بتاعة النيورو احنا هنشرح العملي والنظري مع بعض لان النيورو لازم يتخذ ايه كله على بعض حته واحدة كده مع بعض لان هو سيستم مختلف عن بقيه السيستم بتاع جسم الإنسان، فإحنا هناخد بقى لو جالك discussion على حالة هيميبليجي، يعني إيه الحوار اللي, هيدورك... اللي هيدور بينك وبين الدكتور في حالة واحد عنده هيميبليجي، أول حاجة الدكتور هيقول لك كل يبني what من هيقول لك هتقول له هيقول لك يعني البراميد التراكت الضرب فين هتقول له كابسولار هيقول لك ليه كابسولر هواي هتقول له عشان فيه هيمي هيمي انجليشيا في هيمي هايبوسيزيا في كرينيال نيرف 7 و12 مضروبين ماشي طيب بعد كده هيقول لك طب واطي ذا او السؤال بصيغه ثانيه وات از ذا ايتيولوجي او بصيغه ثالثه وات از ذا باثولوجي اللي عامل المرض هتقول له فاسكولار هيقول لك طب هواي عرفت منين ان هو فاسكولار هتقول له ان هو اكيد هونست بقى. وكمان المريض عنده فاكتور زي الهايبرتينشن والدايبيتس والولد ايج والسموكينج طب هيقولك ايه من اللي تطلبها طب ليه ما نعملش سي لان ما بيبينش الحاجات الصغيرة له مشاكل طب هيقولك طب ليه اخترت تقريبا بيبين كل حاجة وهو احسن حاجة لانه هو بيبين دي سمول انفاركشن والاي امرج والبرين ستيم ليجن لكن السي ما بيبينش هيقول لك طيب تعال ازاي يا ابني هتقول له جود نيرسينج زائد لو كان ده استروك هتقول له العلاج بتاع الاستروك بس اما البارابليجيا كموضوع لوحده هو عبارة عن باراليسيس فين في البوس لوور لمب يعني الرجلين الاثنين مضروبين ممكن يكون اسباستيك بارابليجيا بسبب الابر موتور نيرون ليجن أو فلسد برا بليجيا، سواء بقى كان فلسد ستاج من الأبر موتورنيرون ليجن أو لور موتورنيرون ليجن حصل ليجن في الأنتيريور هورني سيلز أو في الروت او في البريفرال نيروبيسي. بس إحنا ما بنعتبر شي لور موتورنيرون ليجن في لور ليمب يعني نتكون يعني نتكون سيدر برا بليج. ليه بقى؟ يعني إحنا ما بن ل لين إحنا لوحدها سواء أنتيريور هورني سيلز أو الروت هو المدرب في حالات الكودا إكوينا. او البريفرنيرف هو اللي مضروب زي البولي نيوروباثي فاحنا ما بنعتبرهاش يعني بارابليجا لكن تندرج تحت بند البارا بليجي ممكن يكون سببها فوكال ليجن على حسب الليفل او ممكن يكون سيستميك ديزيز او يكون يعني المرض ديسمينيتد في الجسم كله وضارب حاجات كتير اللي هو ويزاوت ليفل الكورتيكال بارابليجيا ممكن يكون سببها بارا ساجيتال منجيوما فحصل باراليس في البوس لوور لمب من فوق خالص قفل السكه او محصل اوكلوجن <تصفيق> في الانتيرير تريبلس ارتري او الاثنين او حالات بقى الليتل ست ديزيز زي السيريبرال بولس اللي احنا اللي هو ايه يعني انتوا عارفينها في الاطفال السيريبرال بولس ده موضوع كامل في الاطفال بس هو بيبقى كاركترستك ان هو معاه مينتر ريتارديشن وفي باي لاترال بيراميدال ليجن ممكن يبقى كمان معاه سيريبرال اتاكسيا طيب ايه هي الكاركتيريا بتاعة الكورتيكال بارابليجيا ان هو بيكون باي براميدال تراكت افكت البوس في البوس lower لم نو سنسوري اور موتور ليفل من الفوكال كورد في نوع اللي هو بارابليجيا يعني اللي حصل في السبينال كورد هو ده اهم مجموعة اللي احنا بنسميه الفوكال ليجن بيبقى فيه وان سيجمنت هي اللي اتضربت بيبقى كل اللي تحتها مضروب واللي فوقيها سليم فعشان كده بيبقى عندي فيه حاجة اسمها الليفل هو يعني في عندي ليفل بوينت كده بيبقى كل اللي تحته مضروب وكل اللي فوقه سليم ما هي اسباب الفوكال سباينال ليجن ممكن يكون فاسكولر ضربت حصل فيه اوكلوجن او زي موضوع هندرسوا الواحد اسمه ترانسفيرس مايليتيس او حالات يعني في حاجة ضغطت على النيرف زي مثلا ديسك برولابس او اي حاجة من الحاجات دي في اذر اللي هو not focal lesion زي البارابليجيا وزاوت ليفل زي حالات بقى السيستيميك ديزيز بقى زي البلاجرا والموتور نيرون ديزيز و يعني وحاجه اسمها سب اكيوت كومبايند ديجنريتيف اللي احنا اتكلمنا عنها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن فاكرين لما اتكلمنا عن فيتامين بي 12 والمكروسيتيك انيميا والحاجات ديال قلنا ان فيتامين بي 12 لما بيقل بيحصل حاجه بيحصل نيورولوجيكال مانيفيستايشن من ضمنها حاجه اسمها سب اكيوت كومبايند ديجنريتيف كمان ممكن المالتيبل سكليروس الجنرال مانيفيستايشن بتاعت سباينال بتبقى زي البرابليجيا بس معاها ليفل يعني في عندي في ليفل في يعني في ليفل كل اللي تحته مضروب وكل اللي فوق سليم add the level و blue the level add the level of the هنلاقي فيه sensory level يعني في حتة كده كأن خط مرسوم الحتة اللي فوق أحس فيها والحتة اللي تحت ما فيش بها إحساس ماشي كل حاجة فوق الليفل هتبقى نورمال الحاجات بقى اللي تحت اللي هي الليفل هتبقى بيضة يبقى blue the هلاقي ايه هلاقي upper motor neuron lesion هلاقي sensory loss وكمان هلاقي disturbance ايه هي clinical picture بتاع واحد عنده parablegia with level او اللي هي focal spinal cord lesion هنلاقي عنده add the هلاقي بقى ايه في sensory loss تاني حاجة هلاقي فيه motor lower هلاقي بقى motor neuron lesion هيبقى فيها affection نتيجة anterior horn بلووزا ليفل بلوزة ليفل هيبقى حصل دامج فين في التراكت هيبقى الموتور هيبقى فيه ابر موتور نيرون ليجن لان البراميدال تراكت افكتد هيبقى كله مضروب هيبقى في عندي بقى ايه المانيفيستيشن بتاعه البراميدال تراكت في في الرجلين الاثنين هيبقى, في هيبقى, في في هيبقى فيه تونيا ويكنس في بلانتر السنسوري هيبقى فيه في بقى سفينكتريك ديستربنس حالات ليجن ممكن تعمل لكن الغالب اللي هو ممكن بقى يحصل الايه الهيزيطانسي اه او يعني على حسب طبعا الموضوع بتاعه وده هندرسه في الاخر في حاجة يعني في موضوع الواحد وخالص هنتكلم على الاسفينكتر الاسفينكتيريك ليجن ده موضوع هيتدرس في الاخر لوحده اسمه نيوروجينيك بلاور هنتكلم عنه في الاخر بس عشان ما نتوشي في الموضوع ده دلوقتي طيب لما بيبقى طيب مش ممكن يكون تيومر هو اللي ضغط على الحتة دية اه ممكن يكون تيومر هو اللي ضغط ماشي يبقى في اي سبب ممكن يعمل الموضوع ده يعني اسباب كتير طيب في حاجات برضو كده هنتكلم ان اللي سبينوس ترات بيشيل البين والتمبريتشل والقروض تاتش البستيرير كولوم بيشي... بيشيل ديب سنسيشا والقروض تاتش يبقى الكروض تاتش مشترك في اللي سبينوس سلامك ترات وهو في البستيرير طيب لو لك بقى في الامتحان حاله بارابليجي النقاش اللي هيدور بينك وبين الدكتور على حاله البارابليجي اول سؤال هيقول لك هتقول له بارابليجي هتقول له لك عرفت ازاي هتقول له بقى عشان في With sensory level at the level of. على حسب بقى المكان لو مثلا كانت 10 هيبقى عند الامبلايك. هيقول لك وات از ذا ديليجن هتقول له هيقول لك عرفت منين هتقول له عشان جراديوال اونسيت بروجريسيف كورس طب وات از ذا كومبريشن تايب نوع الكمبريشن ده ايه هتقول له موستلي اكسترا ميدالري هيقول لك ليه هتقول له علشان ايرلي الكروت بين وليت سكنتريك ديستربنس هيقول لك بعد كده وات از ذا كوز اوف الاكسترا ميدالري كومبريشن هتقول له ايه هتقول له لا ما أعرفش عشان اعرف لازم أعمل MRI investigation العلاج العلاج سرجل as soon as possible إنك تبدأ تشيل الحاجة اللي عملة المشكلة ليه ده حالة البارا بليشة يعني بقى تحت بند البارا بليشة شوية مواضيع تانية ما هيش بيور برا ب... يعني إيه برا لكن بيدو نفس الأعراض او مشتركين معاها في حاجات كتير زي الترانزبيرز هو الترانزبيرز اللي هو حصل انفيكشن او يعني اي سيجمنت حصل في المشاكل الاسباب ده ممكن يكون فايرال تي بي سيفاليس بوست او البايوجينيك الكلينيكال هيبقى أكيوت وفيفر ومعاها بارابليجي. الكورس هيبقى ريجريسف كورس. هيبقى نفس ايه اد ذا هيبقى سنسري سنسري هيبقى لوس اوف سنسيشن اوف هيبقى في عندي لوور نيرون ليجن هيبقى ويكنس هايبو ريفلكسيا وفي the level. هيبقى في سنسري وموتور وسينكتريك ديستيربنس اوتونوماك مانفيستاشن سنسري لوس اوف اول سنسيشن موتور موتور نيرون ليجن بقى معناها ايه هيبقى في اللايت ستيج بي هاي بعد كده هيبقى في لاسيد هيبقى سباستستي وهايبر ريفلكسيا فيستنج هيبقى هيبقى بلادر هيبقى بقى هيبقى على حسب بقى المشاكل اللي هيعملها كيعني تأثير بقى في الايه في, في طبعا هي الام ده اهم حاجة وطبعا ممكن نعمل بس اهم حاجة لازم اعمل ان فيه كومبريشن ولا لأ. اه الام ار اي على البرين مي بي دان تو اكسيكلود المالتبول سكروروزينج ان باكسيكلود الكومبريشن. يبقى ما هي فايدة الام ار اي فيه تشخيص الترانس بيرز اول حاجة ان هو اكسيكلود الكومبريشن. يقول لنا مش حاجة ضغط على الفقرة او ضغط على النيرف يعني. وكمان يخليني هلق احتمال الملتبل إسكريروزنج؟ لأن لو ملتبل إسكريروزنج ده يبقى لولد تاني خالص موضوع بقى في الروماتولوجي اتكلمنا عنه بقى اللي هو البالص والحاجات دي كلها ممكن كمان نعمل C F C F examination ممكن بقى لأن البروتين زيادة الخلايا زيادة على حسب طبعا بقى لو كانت ميريجينك إينفكتشن أو تي بي أو على حسب الموضوع الكومبيليكشن بتاعة الترانزديرز ميليتيس ممكن يبقى كومبيليكشن بقى من الدي V T البيت سوز كونستيبيش العلاج العلاج بتعاو استرويد بريدنيزيلون وممكن ندي الاي تي اتش ممكن نستعمله ولازم معاها طبعا علاج طبيعي العلاج الطبيعي بيبدأ يحسن الموضوع شوية بس بيعتمد برضك على انا شخصته امتى وبدأت عالجه امتى الابر موتور نيرون ليجن في الحاله دي يعني بيبقى معاها في يعني ات ذا في, الـ في الـ يا اسف الابر موتور نيرون ليجن بيبقى في الاكوت بيبقى معاها هايپوتونيا وهايبر ريفلكسيا لكن بعد الفلاسيد ستيج بتبقى معاها بس تي وهايبر ريفلكسي طب لو جاتلي بقى بروبلم قال لي واحد عنده فيفر وبارا بليجيا يعني واحد عنده فيفر وشلل رباعي كوادري بليجيا لو كان معاه فيفر وبارا بليجيا يبقى ده ترانسفيرس مايليتس طب هل ممكن الترانسفيرس مايليتس يؤدي الى كوادري بليجيا ايوه ممكن لو ضرب فقط لو ضرب عند الفيفس سيرفايت لو ضربها يبقى ضرب اليل والرجل يبقى ممكن يجيلي بكوادري بليجيا يبقى فيفر ومورا بليجيا ترانزفيرزو مايلايتس فيفر وكوادري بليجيا ممكن يكون ترانزفيرزو مايلايتس بس بشرط ان هو يكون فوق الايه الفيف سيرفايكل عشان يديني الاعراض دي طيب رقم اثنين من الحاجات المتشابهة مع المرا بليجيا الأنتيروريزباينال أرتي إكلوزن هي حاجة أفلتوا زائر رومبوز إمبليز سيميكلوبس الضيبيتيس الأسيروما أورتيك ديسكشن البوليسايسيميا اليندوكارديتيس إيه اللي هيحصل لما هيتقفل هيبدأ بقى يشوف إيه الحاجات اللي كان بيغذيها وبدأ يضربها أذ دليفيل وبلوزا ليفيل أذ دليفيل هيبقى فيه سينسريلوس ولوار موتور نيرون ليجن وتكلمنا عنها كتير مش عادي بلوزة ليبل هلاقي فيه أبر موتور نيرون ليجن هيبقى في فلاسد ستيج بعد كده الباستيك ستيج وهيبقى في سينسوري لوس بس هيبقى انتاكت بوستيريور كولون تراكت بعد كده لو, لو ضرب بقى البوستيريور سباينال الارتري حصل في اكلوجن هو رير وما بيحصلش بس هيبقى حصل معاه لوس اوف تندون ريفليكس والجوينت سينس هيبقى ما فيش احساس بقى بالجوينت كومبريشان بارابليجيا يعني في حاجة ضغطت على البرابليجيا اي اي اسف على الاسباين الفورد زي مثلا تيومر بين مبراحة او حاجة انفلاماتوري وقاعدة سطرة طويلة وعملت فيبروز او اي حاجة تكبر وتضغط عليها او الديسك برولابس اشهر حاجة اللي هو الانسلاك الغضروفي والحاجات دي بيبقى gradual onset progressive course الاسباب ممكن يكون اكترا ميدالري زي البرتبرال كوز زي البوس ديفيز او حصل تيومر في الاسباين او تروماتيك او ممكن يكون ديورال زي الليمفوما والليكميه او المينينجيوما وفي حاجات اسمها الانجايتيس ممكن يعمل الموضوع ده انتراميدالري زي تيومر في السباينال كورد زي الجليوما وسرنجومايلجي ممكن كمان الديسك برولابس ده اكتر حاجة ده ذا كومونست اكسترا ميدالري ليجن ده اكتر حاجة كلينيكال بيكتشر هيشتكي بقى من ايه المريض ده هيشتكي من جراديوال اونسيت بروجريسيف كورس بارابليجي هيبقى معايا اسباستيك بارابليجيا اكتسبت طبعا في حالات التورماتيك بارابليجيا هيبقى ادنى ليفل بلوزاليفل ادنى ليفل هيبقى في سينسري نرس ولور موتور نيرون ليجن بلوزاليفل ابر موتور نيرون ليجن وسينسري نرس سكينتريك ديستربنس وطبعا احنا اودنا فاهمين الكلام ده كله لان قلناه كتير حكايه اد ذا ليفل وبلو ذا ليفل ده بالنسبة للموضوع يعني ده بس في حته بس حكاية ال الاسم بتفرق بالتياربنس بتنقسم بقى لحاجتين ممكن تبقى لو حلا acute عن حالة كورونك بتفرق شوية وقلنا هنتكلم عنها في الآخر في حكاية الـ Newrogenic bladder هنتكلم عنها بالتفصيل طب ما هي الـ stage بتاعت البرا بليجيا زي الـ stage بتاعت الهيما بليجيا في درج الضعف أول حاجة stage, stage هيبقى بتحصل بقى في حالات acute lesion ممكن يبقى سببها الضغط كولر أو إنفلامتيك أو تروماتيك هيبقى فيها هايپوتونيا وهايبررفلكسيا ولوس كوول سينسيشن في بقى بارابليشيا اكستنشن المرقه بقى تتكلم أو الليت بارابليشيا وده كلام قديم يعني البارابليشيا الاكستنشن ان والبارابليشيا انفليكشن ده كلام قديم وعفا عليه الزمن ما عادوش بيتكلموا فيه مجرد بس ما بتعرف الأسماء ده لكن التفسيرات بتاعتها خلاص ده كلام قديم قوي قوي كمان يعني قبل حتى ما اختراعوا الام ار اي ولا السي تي ولا حتى تقريبا ولا اشعه ايه العاديه يعني بقى كلام قديم خالص بيقول ان بيبقى في الاكستنشن بيبقى في اكستنشن في lower limb flexion stage بيحصل flexion في اللور كلام قديم يعني ما عادش له معنى دلوقتي ايه هي الانتيستيجيشن لحاله كومبريشن حاجة بلان اكس راي الاكس راي هتوضح لي هل في ميتاستاسيز ولا لا هل في نيسك برولات هل في بوتس ديزيز اللي هو حصل destruction في الفرتبري. وطبعا هنعمل في طبعا أهم حاجة والجلد الستاندر هو الام ار اي لان الام اي هيبين لي لو في انترا ميدولاري ليجن في بقى كمان انك تاخد عينات وتتحصها وبرضك الكلام ده بقى مالوش لعب زي يعني ايه مالوش لازم قوي في برضك حكاية انك تعمل سي اس اف اكزاميناشن هتشوف السيل هتشوف الكالر بتاعها البروتين هو نورمال سي اس اف ممكن يعني تلاقي بقى في لغبطة عن يعني يبقى سي اس اف فيه زياده بروتين زيادة خلايا كلام من ده هيبدأ يحدد لك النوع بس ده ما بيهمناش قوي في حالات الكومبريشن لاننا هل في حاجه ضغطه ولا لا الكومبليكيشن الدي في تي البيت سورس الكوليستيبشن اللي هي الكومبليكيشن العادية يبقى ما هي الكومبليكيشن بتاعت كل امراض النيورو اكتر حاجة ان المريض ما عادش بتحرك وعنده شلل الحاجات ديت يبقى هيجيله دي في في السرير ما بيتحركش البيت البول هيامتس عنده ما تتحركش فهيبقى عنده كونستيبشن بلادر او نيوروجينيك بلادر هيبقى بقى معاها ده بقى هنتكلم عنها برده في الاخر بس هنقولها دلوقتي بسرعة نيوروجينيك بلادر بيبقى معاها يورينا ريتراكتي انفكشن بتبقى معاها ريفلوكس نفروبسي بيبقى معاها باك بريشر على البوس كيدني فهيؤدي الى ريكيرنت يورينري تراك انفكشن ممكن في الاخر يؤدي الى كرونيك رينال فيليير <تصفيق> يبقى ده الحاجة اللي ربطت مريض نيورو بمريض ان الكليه عنده بازت ان هو ممكن يقلب نيوروجينيك برادرز ممكن تدخله في الاخر لكورونيك رينال فيليير العلاج طبعا العلاج كله اي كلام هتعالج السبب لو قدرت تعمل له علاج طبيعي تشمين من البيت سورس تعمل له سيرجيكال ريセكشن دي لأي ديس اوكوباين ليجن او لو في حدا ضاغطه عليه تاخد بالك من اليوريناري برادرز ايه تخلي تابع معك دكتور كيلاء وتعالج طبعا القلم بانك تديله من استرده الانتي انفلامترا درج او ايه البين كيلر درج ده بالنسبة للعلاج في بقى عندنا ضرب ليجيا ممكن نقسمها تقسيمة تانية اننا بنقسمها سببها ابر موتور نيرون ليجن او سببها الور موتور نيرون ليجن. الابر موتور نيرون ليجن زي الاسباينل بيبقى معها ليفل، اللي هو اوزة ليبل ووزاوزة ليبل وممكن تكون كمان كورتي كان من فوق خالص في lower motor نيرون lesion زي النيوروباثي والمايو نيورال جانكشن ديزيز والمايوباثي ده كله تبع البارا بليجيا في سيستميك ديزيز بتبقى بريزنتد ويز بارابليجيا زي سب اكيوت كومبايند ديجنريتيف والبلادر طبعا ده مرض قديم بيبقى في سبب النيكوتيناميد بيبقى في ديفيشنسي بيبقى زي بالظبط كان بتكلم على سب بس ما بيبقاش معاها يعني مانيفيستايشن قوي بيبقى معاها بقى ايه peripheral neuropathy. بيبقى غالبا سنسري بيبقى فيه بارابليجيا او كوادريبلجيا على حسب بقى البراميدال تراكت بيبقى كمان معاها في اذر والعلاج بتاعها دي بتستجيب للعلاج ايه للملتيفايتامين لما بيكون في براميتال تراكت ليجن ومعاه بريفرال نيوروباثي زي حالات الساب اكيت كومبايند ديجنريشن والبلاجرا بيبقى معاها ايججيريتد نير ريفلكس بس بيبقى لوست انكل جيرك بيبقى الانكل جيرك ده مش موجود ايه بقى هو المميزات بتاعه السيستميك ديزيز اللي بتبقى بريزنتد ويز بارابيديجا هو بيبقى طبعا المرض سيستميك بيبقى اكيد باي laterally اكيد هيبقى كمان gradual onset وسلولي progressive ده بيخليني اشك ان المرض سيستيك اما بقى الموضوع اللي اتكلمنا عنه في البلد هنعيده تاني بسرعة اللي هو الصاب acute combined degeneration ده بيبقى نتيجة فيتامين بي 12 بيبقى معاها انيميا الانيميا طبعا هتبقى ايه نوعها ايه مكروستيك هايبوكروميك انيميا ممكن كمان يبقى معاها كمان بانسايتومينيا لان لما بيبقى في ميكالو موجود في البومارو بيقلل البليتتس وكمان بيقلل لل... الوايت لل... بلاد سيلز لان هو فيتامين ب12 زي ما احنا عارفين مهم جدا لانقسام جميع انواع الخلايا البيضاء والحمراء والبليتتس فلما بيقل بيقل ده كله بس بيبقى اكتر بيبقى معاها ماكروسيتيك وكمان الفيتامين ب12 مهم علشان النيرف فبيحصل بقى لخبطه في النرفات اللي احنا بنسميها سبيركيت كومباين ديجنيريشن بتؤدي الى نيرولوجيكال مانيفيستاشن اللي هي tract lesion. ممكن يبقى early Barablesia, late quadriplegia ممكن يكون bilateral posterior Coring lesion يعني يحصل sensory ataxia بيكون كمان مع peripheral neuropathy معاه كمان hyposensitivity العلاج كان بعالج vitamin b علاج للانيميا بس الاعراض بقى حكايه bilateral pyramidal lesion bilateral والبريفرنيروبس الحاجات دي كلها ما بتحصلش إلا لما يكون المريض مهمل وما بيخدش علاج لفترات طويلة قوي علشان الحاجات دي تبقى عنده يعني مش أي مريض مجرد منه عنده ب12 قليل هيخش بقى في المشاكل النيورو الفضيعة دي لا لازم يكون بقاله فترات طويلة أما الديسك برولابس الديسك برولابس اللي هو الانزلاق الغضروفي ممكن يكون أكيوت ديسك برولابس ده اللي هو الانزاق الغضروفي هو اكتر مكان كان بيحب يجي فيه ما بين ال 4 و ال 5 او ال 5 S1. ممكن يكون زي حالات استاتيكا والكودا اكوائي السبوندولدوزز ده هو عبارة عن تأكل الغضريف لا اللي هو بيحصل في الفايبرس او فايبرس بتاع الايه الديسك فممكن يؤدي الى يعني التأكل بقى بتاع الغضريف ده بقى ممكن يبوز النيرف فبدي نفس الاعراض بتاع سياتيكا والكودا كده نيكا البيتشار بيعتمد على الليفل بتاع الليجن والديريكشن بتاع الديسك برولادس الديسك, الديسك ده عامل طاري كده عامل زي الجل بس ناشف سن لو هو تحدث لورا يعني زي ال... ضغط على ال... على ال... على البيتشار لما يضغط عليه سنترال غير لما يضغط عليه بريفلي غير لما يضغط عليه من مكان بعيد سن يعني اهم حاجه الدايركشن ما هو اللي هو اللي هيضرب كمان لو ضغط بكمية اكبر او بمسافة اكبر هيدي من الفليشن اكتر يبقى بيعتمد على اللي بتاع الليجن والدايركشن البوستيرور بيبقى يدوت معاه كو كورد كومبريشن اللاترال برولابس بيبقى معاه رود كومبريشن فهيبقى سينسري وموتور هيبقى الموتور بقى معاه هيضغط على الموتر رود هيعمل لوور موتور نيرون ليجن بوستيرور هيبقى معاه root compression وهيبقى معاك كمان يعني كمان كلينيكال <تصفيق> لو كان في السيرفايكال ممكن بقى يعمل كوادري بليجيا. لو كان في اللمبار هيعمل سياتيكا والكودا اكواينا لو كان ثوراسيك سيجمنت هيعمل بارا بليجيا والثوراسيك سيجمنت لما يحصل فيه في الكلينيكال بقى بتاعه في عندنا هيبقى فيه الموتور هيبقى معاه في المصل بتاعت الهاند هيبقى ممكن يؤدي الى يؤدي إلى ابر يعني ايه في الاول على حسب بقى ذا هيبقى نيرون هيبقى ابر نيرون ومعا كمان البوسترو لاترال <Alfie> برولابس هيبقى في الأبر لمب ممكن يعمل لور موتور نيرون ليجن اللور لمب ممكن يعمل ابر موتور نيرون ليجن بس على حسب طبعا ذا وبلو ذا ليفل ايه هي الكلينيكال بكتشر بتاع واحد عنده لامبر اسكاني لذوز اللي هو الكود اكواينا والسياتيكا نفس الكلام اللي احنا نتكلم عنه في فيهم الاثنين بالتفصيل الانفستيجيشن بقى اللي بتعملها هتعمل بلان اكس راي هتشوف بقى ناروينج في الديسك سبيس ممكن تشوف اي علامات مميزة ولا حاجة هتعمل بقى CT و MRI العلاج العلاج الميدكال انك حاجات مسكنة بتدي مصر ريلاكسنت زي الميولوجين المصر ريلاكسانت ونونستيرويدا ريلاك ده علاج مؤقت لحد ده ما الراجل ده يعمل العملية كمان بيعمل بقى ايه العلاج الطبيعي ولازم يجهزه للعملية عشان هو يعمل العملية انه بقى يشيل الكمبريشن اللي ضغط ده اما السياتيكا اللي احنا العرب اللي هو النسا ده عبارة عن راديوليوكلر بين على الدستربيوشن بتاع السياتيك نيرف اللي هو في الباك وفي الليج وفي الفوت اللي هو إلا 4 و 5 و S1 و 2 و 3 الاسباب بتاعته أكيوت لامبر ديسك ممكن يكون في ماليجنانسي في البلوك تيومر مثلا حالات بقى النيورايتس زي حالات الديابيتس. هيشتكي من ايه فهيشتك من بين along the course بتاع الثياتيك نيرف بيزيد مع الكحة ومع الحز ولما يعمل stretching في رجله الصين سينسوري بقى هيبقى فيه هايبوسيزيا على طول الثياتيك نيرف هيبقى فيه positive بقى بتاعة المنينجيال اراتيشن وكمان الموتور بقى هيبقى فيه لوور موتور نيرون ليجن ويبقى معاه باك بين طبعا الانفستجيشن اهم حاجة الام اي العلاج زي علاج الديسك برولابس بالظبط وهو يعني ده موضوع اكتر منه جراحه اكتر منه بطنة الكودا اكواينا بردك ده موضوع جراحه اكتر منه بطنة بس يعني بتتقل فيه برضه الكودا اكواينا ده الكودا اكواينا اللي هو زي بين الفصان يعني هو بيحصل كوليكشن لللامبو ساكرال الروت كلهم بيتلموا مع بعض بنسميها في السباينال هما اللي الجزء ده ده هو رود ديزيز الأسباب ممكن يكون منينجال زي المينينجيوما ديبوزيشن دي في ديسك زي ديسك او اللامبر من المريض المانيفيستايشن بقى بتاعت السبب وكمان بقى معاه سنسري لوس او راديولوكلار بين سنسري لوس فين يا اما في 1 او 2 لور لمب هيبقى كمان معا lower limb affected asymmetrical كمان هيبقى معاه motor manifestation ممكن تكون asymmetrical اللي هو الموتور нейرون هيبقى معاها وفيها hypotonia وفيها hypo reflexia fissing trick disturbance sensory root هيبقى معاها معاه كمان sensory bladder bladder هتؤدي الى retention ممكن في الاخر خالص يبقى automatic bladder اللي هو على الشارع على طول اي شوية بول بتنزلهم منه على طول الانفتيجيشن اللي ما ارأي اهم حاجة العلاج بتعالج السبب وتعالج شوية المشاكل الكضاء كوي والثياتيك وكمان الديسك برولاكس والزمونيليدوزيز والصاب أكيوت كومباين دي جنريشن والبلاجر والسيستيميك ديزيز بريزينتد ويز بارابليجيا والحاجات دي كلها تنترك تحت بند البارابليجيا. بس ما هيش بارابليجيا بلو، بالزبط كإني بتكلم على البارابليجيا وحكاية أزاليبل وبلوزاليبل إحنا عيدناها أكتر من مرة هو نفس الكلام ما بيختلفش فيه حاجة غير السبب وبعض الأعراض اللي عملها السبب يعني واحد عنده عمل له المشاكل دي واحد عنده ديسكو برولاس عمضاغط عليها فهيدي أعراض تانية أو هتصب مانيفستي يعني إيه أو هيدي مانيفستيشن بتاعة السبب لكن كله في الآخر تكلام نيور هو حالات بارابليجيا هتكلم بقى على البارابليجيا اد ذا زي ما احنا عارفين بلووز اليفل وادافز ذا وهتكلم بردك على الحاجات اللي عملها سواء بقى البلادر مانيفيستاشن وكده وبكده يبقى كل البارابليجيا بيور وكمان البارابليجيا الكومبليكيتد مع ديزيز او الديزيز اللي بريزنتد ويز بارابليجيا كلها خلصت بعد كده البريفرال نيروباثي من الحاجات المهمة قوي واللي تيجي كتير قوي في الامتحانات سواء من سيكيو ونظري البولي نيروباثي البريفرال نيروباثي في بقى أسباب للموضوع ده طبعا الباسولوجي بتاعه مش علينا خالص كمنهج يعني كمنهج انترنل او أو الخامسة ايه الحاجات اللي يعني الباسولوجي الدي ميرينيتد والنيوروباثي حصل ازاي والباسولوجي ده ما يهمناش بحاجة خالص اللي بيبدأ يهمنا بقى من اول الاسباب بتاعت البولي نيروباسي البولي نيروباسي اسبابه في ريدو فاميليال حاجة وراثية في ساكندري زي انفلاماتري سواء بقى فيرال او الليبروسي في ادوية زي الايزونايزايد في حاجات توكسيك زي الكحول، في فاسكولار زي البولي ارترايت نيدوزا في حاجات بقى زي البلاجرا والميتابوليك زي الديابيتس والديابيتس اهم حاجة في يعني في البولي نيروباثي انك تتكلم على الدايبتيس لان الدايبتيس من اكتر الحاجات اللي بتبوظ النيرف كمان الرينال فيليير ممكن يؤدي الى بولي نيروباثي في الكونكتيف تيشو ديزيز زي سيستميك لو بس والروماتويد ديزيز وكمان الباراماليجنان سيندروم زي البرونكشين الكارسينوما ممكن تعمل بولي نيروباثي كمان في حاجات اوميون ميدياتيد او الاديوباسيك زي الجوان باري سندروم طب ما هي اسباب المونو نيروباسي اشهرها تروماتيك والديابيتس وممكن كمان يعني زي حالات الكاربال فانال سندروم طب ايه هي اسباب المونو نيرايتس مولتي بليكس اللي هي اول حاجة الديابيتس والبولي اردرايتس والصاركي دوزز والليبريسي ال <تصفيق> classifications بتاع النيروبسي في مونو نيروبسي مونو نيروبسي مالتيلكس في البولي نيروبسي اللي بهي من طبعا البولي نيروبسي ايه هي الكلينيكال بكتشر بتاع في البولي نيروبسي في ذا كلينيكال بكتشر هقولها هنسميها الاتلاش بتاع كل حاجة في البولي نيروبس هي في كل حاجة ثابت ما بتغيرش هنتكلم على في الكلينيكال بيكتشر بتاع البولي نيروباثي ينفع يتكتب فيهم كلهم في ثلاث حاجات هنتكلم عنهم موتور سنسوري اوتونوماك الموتور هيبقى فيه لور موتور نيرون ليجن وعرفنا معناها ايه اللي هو ايه هايبوتونيا هايبر ريفلكسيا في العضل كمان هيبقى باي لاترال اللور لمب اكتر من الابر لمب والديستل اكتر من البروكسيمال والاكستنسور اكتر من الفليكسور هيبقى فيه فوت وريست دروب وممكن يبقى كرينيال نيرف lost until jerk والني جيرك ممكن يبقى preserved هيبقى في gate ده يعني كلمة يعني ممكن يبقى الجيت سببها الفود روب ده بالنسبة للموتور السنسوري هيبقى في superficial sensory loss وممكن يبقى كمان في deep sensory loss هيبقى في coldness, cyanosis, loss hair force static hypertension diarrhea constipation وgastroperesis اللي هو ديلاي الايفاكويشن بتاع ايه الستومة. ده بالنسبة للكلينيكال بيكتشر بتاعه كل البولي نيروباثي نعيدهم تاني الموتور والسنسوري والاوتونوميك الموتور لوور موتور نيرون من الأبر لمب اكتر من, من البروكسيمال الاكستنسور اكتر من الفليكسور فوت ورك دروب في جيت بسبب الفوت دروب بيبقى لوست انكل جيرك الكلمه دا على بعضها بتاعت لوست دي كلمه, كلمة كده تعني لما تجيلك في اي حاله او, أو اي حاجه معناها ان sensory sensory loss, في بريفيرال نيروباثي هيبقى في سنسري في ديب سنسري لوس هيبقى في في ضيارية فرس ستاتيك هايبرتنشن امبوتنس لوكو فيل نيجي بقى لانواع معينة في البولي نيروباثي هنتكلم على كل نوع هنتكلم عنه شوية حاجات بقى ايه اللي هي يعني للسبيسيفيك اللي فيه لكن الكلينيكال بيتشر بتاعتهم كلهم هنقول الاكتشال العام اللي هو بقى البوتر والسنسري والاوتونوميك والحاجات اللي انا قلتها من شويه في برونيال ماسل اتروفي بيبقى نفس الكلام بس بيبقى معاه ماركت ويستنج في مينيمال ويكنس وببقى فيه فوت ديفورميتي تاني نوع ديابيتك نيروباسي الديابيتك نيروباسي الأسباب بتاعته انه بيحصل جلايكوزيليشن للكولاجين في فايبر فيه سيك بيزمنت في البلوت بيزل فبيعمل في البلوت بيزل فبيبقى فيه مايكرو في فبيقلل فبيقلم سبلاي رايح للنيرف كمان بيحصل اكتيفيشن لسوربيتول باثواي وده السوربيتول باثواي ده ماده السوربيتول فيريك توكسيك نيرف ده كله هيؤدي إلى بولي نيروباثي الكلينيكال بيكتشر نفس الاكلشيا العام اللي أنا قلته نفس الكلام بالظبط هيبقى إيرلي مونو نيروباثي هيبقى بولي نيروباثي هيبقى السوبرفيشال والديپ سنسيشن لوس نفس الكلام بالظبط لكن الكريينيال نيرف ليجن هو بيحب العين السكر بيحب يبوظ العين فهيبقى اوكلر ثلاثة واربعة وستة هم اللي هيتضربه بس ده الكلمة المختلفة لكن نفس الكلام في الكلينيكالبكشر الاكلشي العادي العلاج تضبط السكر تدي فيتامين باثناشر كومبليكس في كمان ممكن تدي تيجراتول تيجراتول ده, ده هتكلم عليه في علاج الصرع الإبليكسي وتعالج طبعا السكر وتضبطه هيبقى تمام ايه هي التحتات اللي تعملها عشان تشوف واحد عنده اوتونوميك فانكشن شغالة ولا لا او هل في دفكت في الاوتونوميك فانكشن اول حاجة بزشرة الهايبوتينشن تاني حاجة كاروتك ساينس نساج البيوبل لما تدلو اتروبين هيحصل ديلاكيشن لو دتلو بايلوكاربين هيحصل كونستريكشن الحاجات دي كلها تقول ان هو شغال ولا لا زائد البلادر تبدأ تشوفوا هل هو بيفضل بول كويس ولا لا ده كله بيدلني ان فيه اوتونوميك فانكش في نوع بعد كده اللي هو اللي احنا بنسمي الجوان باريه سندروم ده عبارة عن مرض في البريفرال نيرف والروت بيحصل في النيرف بسبب بقى اوتوميون او بسط فايرال بعد اسبوع او خمس ستة اسابيع كده من الفايرال انفيكشن بيبدأ يحصل عنده هو مين اللي بيتضرب الموتور بيجي في حالة اللي هو بيجي فجاه بيحب يصيب الكرينيال نيرف بالذات الفيشال نيرف وبيصيبه باي laterally فيشال نيرف يبقى ايه هي الاسباب اللي بتعمل باي laterally فيشال نيرف باليس اول حاجة الجوان باريسون دروم الساركيدوزس او واحد بقى حظه فقري فحصل عنده باي laterally بيلس بولسي اللي هو الفيشال نيرف اتضرب فببقى عنده طبعا حاجات دي كلها الثلاثه دول يعتبرهم lower موتور نيرون legion فلان كان بيشخر بتاع الجوان باري هيشتكي من الاعراض اللي عملت السبب بقى فيفرماليز وهيديك لو كان مثلا اوتومن او بايرن بعد شوية بقى هيجي يشتكي من الاكرشال العام اللي احنا اتكلمنا عليه سنسري وموتور واوتونوميك والكلام ده كله انفستجيشن بنعمل سي اس اف اكزاميناشن بنعمل نيرف كوندكشن ستدي بنعمل اي جي اللي هو قياس رسم العضلات العلاج لازم يستريح وحميه من الدي بي تي امنع ان هو يجد له دي ان هو بيتقلب في السرير ونديله له ادواء عشان انجلطات وكده ونيرسنج وعلاج كمان بعد النيرسنج ان هو يبدأ بقى ندد له بلازم مفاريسز البلازما فريسس ده اللي احنا هنشيل الأجسام المضادة اللي في جسمه بنعمل البلازما فريسس ده أهم حاجة ممكن كمان ندي ممكن ندي استيرويد ممكن كمان يعمل علاج طبيعي بالبروجنوز بتاع الجوان باري كويس جدا جدا أكتر من 80% من الحالات بتخف وترجع على طبيعتها ممتازة جدا في خلال من 3 ل 6 شهور بس بشرط انك تكتشفه بدري وتعالجه كويس ده أهم حاجة في الجوان باري انك تكتشفه بدري وتعالجه ديجري بعد كده في انواع بقى تانية اللي هي المونو نيروباثي زي التروما والانفكشن والفاسكولار والكوبريشن والديابيتس في ميتابوليك نيروباثي زي الديابيتس والهيبوثايروديزم والاكرونيجالي والرينال فيليير وال والليفر فيليير في كرينيال بولي نيروباثي وبقى ده يعني بيحصل مالتيبل كرينيال نيرف ليجن اشهرها طبعا اللي بيحصل ماليجنت انفيلتريشن زي حالات الليمفوما وحالات الساركويدوز ده بيقوم مبوز يعني الكريميال نيرف اشهر اماكن بتضرب هي الميديال نيرف وبيعمل الكاربال تانيل سندروم ده اشهر مكان والثالث نيرف بيأثر على منطقة البتون الكاربال تانيل سندروم هو عبارة عن ميديال نيرف كومبريشن اندر الفليكسور ريتناكلا الأسباب بتاعة تاعته حاجات كتير قوي. البريجنسي، الأوبزيتي، الروماتويد أرثريتيس، واحد بيعمل باياليسز، الميكتيدي، مايبيكس، الأكروميالي، الأميلو الأميلويد الحاجات دي كلها ممكن تعمل كاربل تانل سندرو. باشخطه باشخصه ازاي في حاجة اسمها تانل ساين. تانل ساين دي احنا هنتكلم عنها يعني في الساين بتاعة النيورو كلها بصفة عامة. العلاج طبعا لازم نعالج السبب وبندي لوكال ستيرويد انجكشن ونشيل الحاجه اللي عامله ضغط يعني ايه نعمل دي كومبريشن بنضمن التشخيص كمان ان احنا ممكن نعمل ديترمينشن للنيرف كونداكشن فيلوسيتي فنشوف النيرف ده شغال كويس ولا لا في بقى حاجات ثانيه بس مجرد اسامي البريكيال بلكسس ليجن سواء بقى الابر او اللور بلكسس في توكسيك نيوروباثي زي الكحول والايزونيازايد في كمان حاجات بتعمل موتور نيروباCe بس زي الليل توكسيستي في أسباب للسنسوري نيروباCe زي الديابيتس والألكحول والرينا الفيلير الألكحول loskeneurobacee غالباً بيحب يصيب ويستجيب للعلاج الصيامين كويس جداً وبندما معاكمان بيتامين بي 1 فيه متابول ألك زي الديابيتس والرينا الفيلير والرينا الفيلير من اللي بيصيب سنسوري كمان الهايبرثيسيروديزم والهايبرهايبرثيسيروديزم والاميلودوز الحاجات دي كلها بتبوظ النرفات اللي بيهمني في الموضوع كامل كده بتاع البولي بصفة عامة اللي يهمني فيه بقى وانا بذكره اول البريفرال نيروباثي انا يهمني في اسباب البولي نيروباثي الكلينيكال بيكتشر بتاعه البولي نيروباثي اللي احنا قلنا عليه الاكل العام اللي هو الموتور والسنسري والاوترونيك اللي احنا قلناه ده اللي يهمني الباقي كله يعتبر كاجزاء ام والعلاج بتاع الجوانباري حكاية البلازمافريسيز دي بتجي ام سي تيو كتير قوي والبروجنوز بتاع الجوانباري ان معظم الحالات بتخيفه بتبقى 100% مية بعد ما بتتعالج بس بشرط ان انت تشخصها بادري ده اللي يهمني في المواضيع في كمان الكربالتاني السندرون برضو مهمة جدا ده اللي يهمني في الموضوع بتاع ال ايه البريفرال ده اللي يهمني بس بالباقي كله مجرد اراية عشان الام سي تيو خلاص اما بعد كده الموضوع بتاع الميوباسي الميوباسيز ده عبارة عن مصف الديزيز الاسباب بتاعتها والتقسيمات في حاجات انفلاماتوري الديزيز زي جريفت ديزيز والكوشنج سندروم توكسيك ميوباسي زي الالكوحول والبراج انديوز ميوباسي في سبيسيفيك ميتابولايت زي ميتوكندريالديزيز ماليجنانت هايبرتيرميا في ال حاجات زي مايسينيا جريفز ممكن تعملها في لكن اللي بيهمنا في الاخر هو الموضوع الاساسي هو المسل ديستروفي ده عبارة عن ديجينراتي الديزيز وإنهيراتي الديزيز ايه هي الكرينيكة تبشر بتاع المسكولار ديستروفي هو الاج دايما بيجي في سن العشرينات والتلاتينات ببقى فيه بوزة فاميلي هستري الانست ببقى جرادي والانست بروجرسيف الكورس بيبقى كمان سلولي بروجرسيف هو هيشتكي من المشاكل دايما بتبقى بروجيمال دائما الأم بتلاحظها في الأول خالص يعني هو دايما بيجي المرض في سن ال يعني ايه من أو يعني إيه تقريبا كذا في أول عشرين سنة من حياته ممكن المرض يبدأ لكن المرض بياخد فترات طويلة على بالنا يكمل الصورة بتاعته هيبقى بقى فيه إن أبليت توب كلاين بالستيرز فيه انقبلة to pick up the object from the ground يعني هو ما يقدرش يوط على الارض يشيل الحاجة فيه weakness في سيرت المصل اهمها shoulder وال trunk كمان بيبقى بقى معها الصين بقى بتاعة ال weakness في ال upper وال lower limb بيبقى proximal اكتر من ال diftal بيبقى المنظر بتاعها ملفت واضح جدا بتبقى bilateral و symmetrical بيبقى معها high botonia و high reflexia ومعها كمان بيبقى معاها ويجن جيت وماشي زي مشيه البطة كده نتيجة ويكنس في الجلوتياس ميداس ومينما كمان هيبقى فيه سلكتيف افكتد ماسل هيبقى فيها اتروفي كمان هيبقى فيه فيشل ماسل ويكنس كمان معاها سودو هايبرتروفي زي الدوشان ماسكولار ديستروفي بعد شوية بقى العضلات ديت ممكن يحصل فيها فيبروزز ويحصل فيها ديفورميتي بيبقى الحاجات دي كلها تبقى بيلاترال ويسيمتريكال بيبقى معاي كمان هيبوتونيا وهيبوريفليكسيا ممكن نشوف سينسوري مانفستيشن او سينكتريك ديستيربنس بس مش دية القعدة يعني هو انت قدر تقول انه نو سينسوري مانفستيشن ونو سينكتريك مانفستيشن اكسبت لو في مرض تاني عامل الموضوع ده يعني لو في مره العامل السنسوري مانيفيستيش لكن هو نورمال المفروض ما نلاقيهاش الكلينيكال بيجر هي بتبقى بروجريسيف ماسكولار ديستروفي بيخش معاها الدوشان والدوشان ده طبعا مرض تبع الاطفال مش يعني مش مش تبعنا قوي بنطلب بقى انفستجيشن بنعمل اي ان جي اللي هو رسم العضلات ممكن نعمل ماسل بيوبسي هنشوف فيها ديجنراتيف في الماسل فايبر نفسها العلاج هو نوت سبيسيفيك تريتمنت مفيش علاج حقيقي لكن احنا بندي فيتامين بنبدأ نمنع الاوبيزيتي ونقلل الوزن عشان ما يحصلش ترسب للدهون في العضلات تبوظها اكتر واكتر بنعمل طبعا علاج طبيعي بناخد بالنا من الريسبيراتوري سيستم واهم حاجة الجود نيرسينج طب ايه هي اسباب الوفاة في حالة المسكولر ديستروفي إن ممكن يحصل براليسس في الريزبيرات في المسل ويحصل كمان نيموني طب ايه هي اسباب هايبرتروفي في المسل ان العضلات بتجبر بس بتبقى ضعيفة اشهرها طبعا الاكروميجالي والدوشان والميكسيديما العضلات بتبقى رغم ان هي كبيرة لكن ان هي بتبقى ضعيفة ايه هو الدفرينشال دياجنوزز بتاع واحد عنده كوادري بليجيا اللي هو الشلل الرباعي اول حاجة ممكن يكون عنده ممكن يكون عنده البلاجرا كمان ممكن يبقى عنده سواء بقى بيرلي موتور بتبقى بروكزيمل اكتر من ديستل او نيروباسي بقى ويكنيس بقى ديستل اكتر من اه بروكزيمل او موتور نيرون ديزيز زي بيرلي موتور في انفلاماتوري ميوبسي دي بقى مشروحة مع الروماتولوجي زي البولي البوليوميالجيا الروماتيكا بيبقى فيها الـ SR عالي ده بيبقى معاهم طبعا ايه عالي في اندوكرينال الميوبسي زي الثايرو توكسيكوس الال هايبر ثايرويديز الاديسيندوم الكورتيزون سندروم الهايبر ده كله بيعمل مايوباثي ده بس الحاجات دي كلها طبعا بيبقى معاها مانيفيستايشن بتاعت السبب يعني لو ثايرو هيبقى بيشتكي من اعراض ثايرو ومعاه حاجات تانية في المصري يعني مش هيبقى حاجه واحدة يعني هيبقى داخل كمرض على بعضه او حاجه على بعضها في مرض في المايسينيا جريفز المايسينيا جريفز ده من الأمراض المهمة جدا جدا جدا بيجي كتير قوي في الامتحانات سواء بروبلم ام سي كيو سؤال ريتن بيجي كتير جدا هو بتبقى دايما في ميل عندها ايزي فاتيج اون اكزامينايشن ممكن تلاقي عندها تووزز ونو سنسري مانيفيستاشن او بصيغه هي بتبقى دايما سيدة تشتكي منها همدان غير معتاد بعد شغل المنزل هي بتتاكد يعني هيحكي لك قصة ست بتعمل مجهود بسيط خالص وبعدها بتحس بها مدان وان هي تعبان ما الاسباب بتاعته؟ في يعني في نظريات وفي حاجات للموضوع ده بس اشهرها اغلبها ان هو اوتو اوميون بيطلع الانتي بوضي اجينيست ريسيبتر بتاعت الاسيطاية الكولين يقوم يضربها فعند النيورو ماسكولار فلما بيضربها بيحصل بقى خلل في الأسطاع الكولين ريسيبتور فتبدأ بعد اي مجهود تحس بضعف في الع... يعني ضعف جامد الكلينيكا البكشر هي مور كومن ان فيميل في سن العشرينات الثلاثينات كده بيبقى جرادوال اونسد برو جريسيف افكت اونلي لسكليتا المصل يعني هو المرض الميثينيا بيورلي موتور بيبقى معاز بيشل ديستيندينج مارش اللي هو دايماً بيبدأ الفتيج في العضلات اللي فوق وينزل اللي تحت يعني دايماً بيجي في الأوكلر ماسل بعد كده الفيشل ماسل بعد كده الأبر لمب بعد كده اللور لمب كمان فيه Diurnal Viration بتاعها يعني دايماً بتبقى كويسة الصبح وعلى آخر النهار تحس إن هي تعبانة بس لو نامت مثلاً العصر أو الظهر وقامت تاني تحس إن هي كويسة يعني اول ما تقوم انها بتحس ان هي كويسه لان بيبقى لسه في اختلال كولين وكده بتبقى لها يعني في اسوسييتد مع الثايرو توكسيكوز والسايموما الانفستجيشن اللي احنا بنطلبها هي دايما ست بتبقى عندها فاتيج وكده احنا بنطلب لها الاول سي بي سي هنلاقي السي بي سي في الغالب ما فيش فيها حاجه ممكن نلاقي انيميا هنديها علاج للانيميا لكن مش هتستجيب ممكن بقى البروستاجلين تيست الاندوفوريام تيست هنعمل اي ام جي ممكن نعمل CT و MRI ممكن نعمل مصل بايوبسي عشان هنلاقي فيها كم هنلاقي فيها لينفوسايت السيمومة ده مرض فيه ثلاث حاجات مع بعض وقفه ميديا ستاينال صندروم ميديا ستاينال صندروم اللي هو ابقى معها ديسفيجيا وهورسنس في الفويس معها كمان أبلستيك أنيميا اللي هي بيور ريتسيل أبليزيا وكمان معاها مايسينيا جريبز علاج مايسينيا جريبز بندي بروستاجمين تابلت ممكن ندي كمان ستيرويد لان المرض يعني اوتو ايميون ممكن نعمل بقى بلازما فيريس بنعمل ريموفال للانتي ممكن ندي امينوجلوبلين سر يعني ثيرابي في كمان العلاج سيرجيكال بقى لو كانت السبب الخيما ممكن نشيل الخيما ويبقى ريحنا الموضوع خالص في سيكندري مايسينيا هي بيبقى حاجة اسمها لامبرت ايتونسون سندروم ده بتبقى باراماليجنان سندروم بيبقى معاها مايسينيا بيبقى نو مارش ولا نو جورنال فايريشن فير هنعمل اي ام جي والعلاج بتاعها يعني بتعمل كونسولشن لواحد بقى بتاع اورام وكده لان بيبقى معاها بارا ماليجنت فانت على حسب الحاله في نيونيتال مايسينيا ده بيجي للعيال اللي مولودين لأم عندها مايسينيا جريفز طبعا احنا بنوديه الحضانه لان انا بخاف على العيال الصغير من ايرز بايرات في توكسيك مايسينيا لما زي البوتيليوم توكسين في كمان المايسينيا كرايسيس ده بيبقى واحد عنده مايسينيا واحد عندها مايسينيا جريفز وما اتعالجتش او حصل نيجليكشن للتريتمنت اهمالت العلاج فبيقل الاسيتيل كولين قوي في الموتر اند بليت فبتشتكي من سيفير ويكنس وهايپوبنتيليشن ممكن تخش في ريسبيراتوري فيليير تايب تو علاجها طبعا بندي ادروفونيا وممكن نحطها كمان على بنت الليتور ده بالنسبة للميثينيا المنس... جريفز كحاجة عام. طب ايه هو النيورولوجيكال ديزيز اللي بتؤدي الى اول حاجة الجوان باريسون دروم المايسينيا جريفز وكمان الاسسيندينج مايولايتس او الترانسفيرز مايولايتس ممكن يؤدي الى رسبيراتوري فيلير الاكسترا براميدال سيستم زي ما اتكلمنا في اول التسجيل على الاكسترابراميدل والمقدمة بتاعتنا هنا بقى نخش على الكلام بتاع البطل الاكسترابراميدل ده هو يعني كأنه بالضبط السلك الارضي بتاع الجهاز اللي بيفرغ الشحنات الكهربية الزيادة لما بيبوص بقى بيحصل كل الفايبر بتاعت الموتور يبقى هي تيجي بقى من فوق خالص من عند ايريا 4 وايريا ستة بتتلم كلها في كابلات للتوصيل بتعدي بقى ده كله بيعدي في سكة واحد ده هو الموتور في قلنا عندنا في وينجين في وينج بتاع السيرابيلا بيعمل كو اوردينيشن وفي الاكسترا براميدال الاكسترا براميدال ده هو اللي بيفرغ الشحنات الزيادة هو اللي بيعمل فلتريشن للموفمنت وبيخلي الحركة سموث يبقى ما هي وظيفة الإكسترا براميدال سيستم أول حاجة إنه بيعمل ريجوليشن للمسل تو. تاني حاجة بيعمل ريجوليشن تالت حاجة بيعمل ريجوليشن يعني بيعمل فلتريشن وبيخلى الحركة سموس. طيب لو براميدال سيستم يحصل هيحصل, هيحصل هيبقى في ح ح والحاجات حركات انفلنتري. كمان هيحصل هاي بوتونيا أو ممكن يحصل ريجيديتي كمان هيحصل في اللي هي بنسميها زي الماسك في اللي هو فيه تعبيرات للوش ده بصفة عامة بريميدال سيستم هنتكلم بقى على كل مرض لوحده أو الحاجة البر اللي هو لوسشال الرعاش ده بيحصل في الموتور فانشن يبقى معها سلو موفمينت ومسل رياليتي ومعها تريمورز اللي هو رعشة في الأطراف الأسباب ممكن يكون اديوباسيك مفيش كاي سبب ولا حاجة عارفينه ممكن يكون الويلسون ديزيز نتيجة ترسب القبر في البيزا الدانجليا ممكن يكون ساكندري بقى نتيجة بوست انكفالايتس الأسروسكليوروزز أو حاجات بقى زي ممكن كمان يكون توكسيك زي مثلا الهالوبريدول كمان الانتي دوبانيرجيك دراج. الباسولوجي ان بيحصل ديجينريشن او ديبليشن في البيجمنت النيرون بتاع صابستينيا نيجرا في فين ديت في البيزا الجنجلة فبيؤدي الى لص بالدوبامين لما بيحصل بقى لص للدوبامين هيبدأ يظهر عندي بقى الاعراض والحاجات ديت الكلينيكال البيكشر بتتلخص في ثلاث كلمات لو ما كتبش الثلاث كلمات دول يبقى انت نسيت كتير قوي في الباركنسونيز الباركنسونيز لازم يبقى معاه تريمورز لازم يبقى معاه ريجيديتي لازم يبقى معاه هايبو كاينيزيا اللي هي يعني slow movement يعني الكلينيكال بيكشر بيبقى معاه تريمورز ريجيديتي سلو موفمنت التريمورز بتبقى ديستل اكتر من بروكسيمال بتبقى regular وريذميك بتزيد مع الاسترس وبتختفي ديورنج السليب بيبقى في ريجيديتي الرجلية بتبقى اكتر في البروكزيمال بتبقى الفليكسور يعني اكتر كمان بيبقى معاها هايبوكاينيزيا او كاينيزيا يعني بط وصعوبة في الحركة بيبقى كمان فيه loss of emotional و associated movement زي بقى الماسك فيس كمان في slow mono speech اللي هو مش قادر يتكلم بسلاسة اللي احنا بنتكلم بيها بسرعة وكده كمان هيبقى معاه وهو ماشي نورمال كده وانت ماشي بتلاقي ايدك بتتحرك مع رجلك وانت ماشي وانت مش اخد بالك ده هتلاقي ايه الحركة ديت عنده قليلة او بطيئة او مش موجودة على حسب طبعا الحالة اه كمان ممكن يبقى وهو بيكتب الحاجات اللي بيكتبها الحروف اللي اصغيرة وقريب قوي من بعضها بنسميها مايكرو جرافيا الجلد بتاعه هيبقى جريزي ومعاه عرق غزي <تصفيق> اهم حاجة في الإكستر الرامي للمنفستيشن بالنسبة للبركونسنسام <لـ تصفيق> ان هو ما معهوش لازم تكتبه بقى no sensory manifestation لأن المرض بيورلي موتور <تصفيق> كمان no <تصفيق> weakness هي رغم ان في ضعف في في الحركة وبط في الحركة لكن العضلات ما فيش فيها ضعف ما فيش sphincter <تصفيق> disturbance كمان ما فيش fasciculation <تصفيق> رعشة اللي هو في ايه اللي عنها في اول التسجيلات يبقى ملخص البركنشنزم هو عبارة عن ثلاث حاجات لازم يكونوا موجودين في بقى حاجات ما ينفعش تبقى موجودة No sensory manifestation, no fasciculation, no weakness, no disturbance طب هو الفرق أصلاً ما بين رجديتي ولزبستيتي؟ الرجديتي بتبقى أقصر ليجن، لكن لزبستيتي بتبقى ليجن. معها هايبر معها هايبر هو مفيش بنقدر نطلبها بس مرض ويلسون اللي القبر في اليورين وفي ممكن نعمل MRI على إيه طبعا نورمال لأن المرض مش هيبان قوي ولا حاجة لأن الدبيوتامين والدوبامين مش هيبان فده بتشخص كلينيكالي العلاج احنا بندي علاج Anticholinergic Drug بتبقى مفيدة جدا في حالات Tremors والRigidity لكن ما بتفيتش في Slow Movement في بقى يعني ممكن ندي كمان Bara Sympatholytic اللي هو Anticholinergic ممكن ندي كمان دوبامين الدوبامين بيعمل ادهبيشن للايه للموومنت الزياده في في بنزوتروبين ده دواء ممكن نستعمله بس من ضمن الأعراض الجانبية ان هو بيعمل ريتينشن لليورين وبتوبت البلادر مليانه فبيحصل معاها سوبرا دالنس في كمان بيحصل معاها تاكي كارديا ودراينس في الماوس وهلوسينيشن ده كلها اعراض جانبيه للانتيكولينرجيك دراج ممكن ندي L-Dopa اللي اللي بس مشكلة L-Dopa انه هو ما بيقدرش يعدي Blood Brain Barrier ومن اعراضه الجانبية انه هو ممكن يعمل Psychosis وجي اي تي ابسيب في دواء كمان بندي بقى L-Dopa ومعاه الكاربي دوبا اللي هو سيمنت نيت ده بيستعمل في حالات الهيبوكاينيزيا في دواء اسمه الامنتا دين الامنتا دين دوت بعمل انهيبشن للأبطيج بتاع الدوبامين يعني بيزبط الحال الحالة شوية ممكن بقى ندي مصر مع انتي اوكسدانت مع بيتا بلوكر زي الاندرال سيرجيكال طبعا ده يعني ليش استعمال بقى ان انت ممكن تعمل تشو ترانسبلانتيشن في البرين فطبعا صعب جدا ومحدش بيوافق يعني يعملها قوي ومجرد بس يتجارب على الحيوانات وكده الكورية الكورية تكلمنا عنها في الكارديولوجي الكورية هو بتبقى, بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى واكتر من وممكن تبقى يعني لها كأنها غرض يعني ايه مثلا هي بنت عندها الروماتيك كورية هتلاقيها فجأة كده وهي قاعدة بتتكلم معاك تقوم حطة ايدها على رأسها وبتهرش في رأسها فانت هتبص وتقول ايه هي عملت كده هتلاقيها كأنها بتعدل الطرحة يعني هي بعد ما عملت الحركه دورت على سبب تقلعه اللي هي بتعمل الحركه ماشي الاسباب بتاعتها ممكن تكون يعني ايديوباسيك ما لهاش السبب مش عارفينه ممكن يكون سيكندري زي الروماتيك كوريه في بقى فاسكولار زي البيزال جانجليا في ادويه بتعمل الحكايه ديت زي الفينيتوين في ايديوباسيك زي السنايل كوريه للناس الايه القبار بيزيد الدوبامين في الكوديت نيوكلس هو اللي بيعمل الموضوع ده كله في الروماتيك الكورية هو بيبقى ديزيز بتقعد ست شهور لسنة وبعد كده بتختفي اه ده اتكلمنا عنه في الروماتولوجي او في الروماتيك فيفر كتير قلنا ان هي بتبقى بتاعتها هيبقى طبعا معاها روماتيك فيفر معاها الاي اس ار عالي معاها arthritis يعني كحاله روماتولوجي او روماتيك فيفر بصفة عامة بتيجي اكتر في الفيميل لكن كلينيكال picture بتهمنا يعني هو الارثريتس مش شرط ان هو يبقى معها ممكن يبقى قبلها والارثريتس اختفى وبعد كده حصلت الكورية يعني مش شرط ان الاثنين هيبقوا مع بعض دي مش مش قاعدة يعني الكلينيكال clinical يعني هيبقى معاها abnormal movement هيبقى معاها هاي botonia كمان هيبقى معاها emotional instability اللي هو تلاقي البنت فجأة تتحك فجأة بطعية من غير اي علاقة او اي سبب للموضوع ده العلاج مجرد ريست وتبدأ تاخد العلاج بتاع الروماتيك فيفر هتتحسن ممكن ندي هالوبريدول ده انتي دوبامينيرجيك درج بي يعني بيريح الموضوع شوية بس ما هوش علاج اكيد بس طبعا لازم برضو تروح لدكتور نيورو علشان يشوف لو في اذباب تانية عاملة الموضوع ده يعني وطبعا لازم انت الاول تعالج ايه الروماتيك فيفر لان الروماتيك سوفر هي اللي عامله الموضوع ده واحنا عارفين ان الكوريه او الروماتيك كوريه تعتبر من الميجر كاركتيريا بتاعت ايه بتاعت الروماتيك فيفر ممكن تظهر او مش او ما تظهرش على حسب الحالة فطبعا ممكن يقولك في ميل مثلا عندها 18 سنة بتشتكي من ريسنت هيستوري اوف ارثروبلاي زائد بعد شوية حصل لها انفلانترري موفمنت وبدات الاشياء تقع من ايديها وكمان معاها emotional disturbance يعني فجأة قتيت حاجة تعاية يبقى ديها تحلط روماتيك فيفر ألا بيت بروماتيك كورية والبيت ما تعالجتشي وأهملنا في علاجها الحديث من روماتيك كورية بدأت تزيد عليها بدأت لا حاجات تقع من إيدها وكده ده بالنسبة للروماتيك كورية طيب إيه هو الديفرينشيل دياجنوزز لواخد عنده التريمورز التريمورز يعني هو اب نورمال موفمنت او رعشه في الاطراف بس بشرط ان تكون ريزمك الاسباب بتاعتها حاجات كتير قوي اشهرها الكحولي اللي يشرب الكحول كمان السينلتي الواحد لما بيكبر في السن او لو واحد خايف او مرعوب الانكزايتي ممكن كمان الباركنسونيزم في ادويه بتعمل رعشة في الاطراف زي البيتا 2 ادولست ودي مشهورة جدا مع المرضى اللي عندهم برونكيال ازمه فيه كمان سيروديزم سيروديزم في كمان الهايبوثايروديزم والهايبوثايروديزم بيعمل تريمورز في الاطراف في بقى حاجات ممكن يعني تعمل رعشة يعني تلخبطه في الميديكيشن ان واحد بياخد ادويه كتير مع بعضها فالادوية بتدي تفاعلات احنا مش عارفينها قوي او يعني عملت لخبطه في التفاعلات الكيميائية بسبب الديناميكية الدواء يعني اللي هو ايه؟ الفارماكو كينيتك والفارماكو بتاع الدواء ده كل ممكن يعمل تريمولز بس اشهرها واهمها على الاطلاق الالكحول كمان البيتا تو اجونست وانت بتعالج مريض عنده مشاكل في الشست ولما يكون واحد خايف والسينيبيدي وكمان الباركنسونيزم دوت زي ما اتكلمنا عنه قبل كده وسؤال بيجي ام اس كتير هل الهايبرثيرز بتعمل تريمرز ولا لا ايوه بتعمل تريمرز في ادويه بتعمل موفمنت ديزوردر اشهرها طبعا البيتا 2 اجونست في ادويه بقى تانيه بتبدأ تعمل عن طريق التفاعلات وكده بس ديات ما بتهمناش قوي وبنتكلم عنها اكتر في ال في مع الصرع هنتكلم بقى على الادويه دي بالتفاصيل اللي تهمنا منها كمان هكبطنا في الاندر يعني فاكرين من شوية اتكلمنا على السريبيلا وقلنا ان السريبيلا عبارة عن 2 هيمسفير اتش سريبيلا هيمسفير كوردينات ذا سيم سايد اوف ذا بودي على عكس السيريبرال كورتكس البلات صبلاي بتاع السربلم هو الفيرتيبرو بازلار سيستم اللي هو السربلر أرتي ووظيفة السربلم الكووردينيشن والرجوليشن للمسل تون هو اللي بيعمل إنهاينسمنت للمسل تون اللي بيحسن المسل تون طب لما بيحصل ده ليش نفسي السربلم؟ ميطرى اللي بيحصل بيحصل إن كووردينيشن بيحصل هايبرتونية هايبر ريفليكسية ويزنو ويكنس يعني مفيش ويكنس كمان بيحصل حاجة اسمها ديس مترية اللي هو خلل في تأدير المسافات. طيب. أما بقى في موضوع اسمه التاكسيا. التاكسيا ديال عبارة عن movement absence يعني مفيش ويكنس. وظيفة السربلم وبيعمل maintenance تون وبيعمل coordination أو الموتر في بقى منها انواع كتير وأسباب كتير الأسباب عندنا في فريدريكس اتاكسيا ديز اللي هي هيريدو فاميليال في كونجنيتال في فاسكولار زي سيريبلر ارتري اوكلوجن في توكسيك زي الكحول في حاجات نتيجة تيومر زي الميدولوبلاستوما في دي مايلينيتد ديزيز زي المالتيبل سكليروس الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى موتور اتاكسيا <تصفيق> في حالات السيريبيلار هيحصل اول حاجة ان كوردينيشن فيحصل بقى في الليمب هيحصل هايبوتونيا هاي بالنسبه للتستات اللي بنقيس بيها السيريبيلار ده مش ما هيش في النظري موجوده مع الشيت ولازم تشوفوها على حالات عملي عشان تقدر توضحها ممكن يبقى الجيت بقى في يونيلاترال وفي بيلاترال جيت آه الهيريدو فاميليا التاكسيا بتبقى gradual onset slowly progressive بتبقى بيلاترال وسيمتريكال وسيلكتف ومعاها سفينكتريك يعني السفينكتر بتبقى intact يعني سليمة السفينكتر بتبقى سليمة اما الفريدريك التاكسيا بتبقى سريبيلر ليجان بيبقى بيلاترال بيبقى بكتير ال... اللي هو البكتيريا كولون ليجن في الإسبينال كورج بيبقى برضو باي لاترل معها بريفر نيروبيسي معها براميدال تراكت ليجن هو بتبقى Associated ان هو بيبقى معاها إسكليتال ديديفورماتي كونجينغال هارت ديزيز ممكن يبقى معاها تغيرات في الاي سي جي على حسب طبعا الحالة والفرق التأكسيا بتبقى يعني حالة يعني دائماً بتيجي في اول عشر سنين من الحياة كده يعني في أقل من عشر يعني في أول مثلا من عشر لعشرين سنة ممكن تبقى موجودة وبيبقى فيها هاي بطونية عنيفة والرفلكسات بتبقى lost وممكن يبقى فيها خلل ولغبط ايه هي بقى الأسباب اللي يعني ممكن تعمل الموضوع ده يعني هي بمعنى هي ردو فاميليا ممكن يبقى لها علاقة بالوراثة بس يعني الكلام ده في في مقالات بتتقلق في الموضوع لواحد مطلغبط شوية يعني مش أكيدة <تصفيق> ايه هي بقى السيستيميك ديزيز اللي معاها هايبوتونيا او لخبطه في التون او مشاكل في العضل ممكن يكون السب اكيوت كومبايند ديجنريشن ديجنريشن نتيجه فيتامين بي 12 او الموتور نيرون ديزيز البلاجرا الفريدريك اتاكسيا كل الامراض دي بتبقى بايليترال سيميتريكال ومعاها براميد الليجن في السباينال كورد ممكن الامراض دي كلها بيبقى ممكن الاسفنكتر ممكن تبقى سليمة معاهم بس ممكن الاسفنكتر تبوز وتضرب لو كان في مرض تاني عمل الموضوع ده السنسري أتاكسيا بتبقى لها علاقة بالأوتوزومة الرسيسيب جين باعتبرها ان هي هيريدو فاميلي في السنسري أتاكسيا احنا بنعتبرها يعني بيحصل بوستيريو كولون تراكت ده وظيفته ان هو بيعمل الديب سنسيش. ده بالضرب فالأتاكسيا بتبقى نتيجة loss of deep sensation at any level يعني اي جزء في البصوية بتاع deep sensation الضرب زي البريفرال نيروباسي اللي هو البوستيريور روت ليجن زي التابس دورساليس سندروم البوستيريور كولول ليجن زي صاب أكوت كومبين دي جنريشن او ترانسفيرز مايلايتس الميديال لمنسكس زي البرينستيم ليجن او السلاميك ليجن زي السلاميك سندروم الفيستيبلر أتاكسيا ده حصل ليجن في الفيستيبلر برض من الـ, الـ cranial nerve بتبقى يعني من ضمن الأسباب بتاعتها لابرنسايتس بتبقى معاها كلينيكالبكشر اللي هو الفيستايجو تينيزمس استاجمس في abnormal فانكشن طب ايه هي الأسباب اللي بيحصل معاها لسط أنقل وبرزير بالنير فليكس الكودة إكوائنا الصدق اكيد لكم باين جنريتر البريفرال نيروباثي والبلاث بحصل ويستنج في المسل بتاعت الهاند كمان طب ايه اسباب الويستنج ده او ضعف العضلات ده ممكن يكون موتور نيرون ديزيز ممكن يكون اوكلوجن في الارتيران بلاث هبلاي ممكن يكون تونزبالز ميلايتس آه ممكن يكون البوليو زي ما خدتم في الاطفال في بريفرال نيرف ليجن اي مرض يعمل بولينيروباس يعمل بريفرال نيرف ليجن ممكن كمان القاربل تانيل سندروم كحاجة لوحدة الموتور نيرون ديزيز دي الموتور نيرون ديزيز دي ده حاجة كلينيكل يعني اكتر كلينيك مش نظري هنتكلم عنها النقطة بس اللي تمنا فيها في النظري ان المرض ده بيورلي موتور بيبقى معاه فاسيكيوليشن ونو سنسري ده عباره عن سيستميك ديجنيرايتيف ديزيز اوف ان بيبقى بيبقى موتور هو اللي, السي... موتور هو اللي بيبقى ممكن بقى يبقى ال... يعني الايتيولوجي بيقولوا هو ممكن يكون ممكن يكون في لخبطه في في كروموزوم وعشرين بس الكلام برضوك لسه عليه يعني اختلافات بيبقى معا Lower Motor Neurone Legion و Motor neuron lesion او ممكن الاثنين يكونوا اتضربوا بقولون في فيروسات او Otomune Disease ممكن يعمل المرض ده دايما بيجي في Middle Aged او Old Aged بيبقى Biolateral Symmetrical Biolarly Motor No Sensory Manifestation بيجي اكتر في الرجالة بيجي اكتر في عن الستات حكاية ان هو ممكن يبقى او, أو الاثنين ده على حسب الحالة اللي هو جاي بيها. يعني ممكن يكون ابر موتور نيرون طيب لوحده بس جايب ابر موتور نيرون ليجن بس ممكن يجي بلور موتور نيرون ليجن زي ما تكلمنا عنها قبل كده ممكن يجي بقى مع بعض كميكس هتكتلم هتكتب كل حاجة حصلت مع بعضه طب ايه هو الديفرينشال دياجنوزز بتاع البيورلي موتور ديليزي يعني الامراض اللي ما معهاش سين 3 او اللي هي بيورلي موتور بيهمنا المايسينيا جريفز ده بيورلي موتور المايوباثي كلها بصفة عامه بيورلي موتور البركنسينيزم والكورية بيبقى انفلانتري موفمنت في كمان البوليو بس البوليو دوت حاجة اطفال ما بتهمناش قوي يعني الهيديك اللي هو الصداع آه الصداع بيبقى يعني لما بيكون واحد مصدع انا ما يهمنيش شكاية الصداع ايه لانه ممكن يكون يعني المريض اللي لك هو مصدع وكده ممكن يكون في عنده الف سبب يعمل صداع ممكن هو يقول لك انا مصدع وما يكونش عنده الهدك ولا حاجة يعني الكلمة نفسها من قطر ما هي بقت متدولة بين الناس فقدت المعنى الحقيقي بتاعه فانا لما يجيلي مريض يقولي انا من الصداع ايه اللي انا عمله اول حاجة ايه الضغط بعد كده أبعثه لوفثلمولوجي بعد كده نبعثه لواشد ENT يشوف هل عنده صينخيص ولا لا. ممكن يكون واجع السنان يعمل صداها طب لو تلاقيت بقى الحاجات دي كلها سليمة يعني عنده البلد والعين والعي وال ENT والسنان سلام ممكن بقى يكون بقى عنده تنشن شنهيدك او عنده مايجرين او الاثنين. فبقى هنا هبدأ بقى أخاف على المريض وشك بقى في الحاجات اللي فبقى هبدا اقول له اعمل لي ام ار اي وانور على فين مصيبة حاجة هي اللي عامله الصداع ده لكن غالبا معظم الحالات الصداع اللي انت بتشوفها او يعني سواء لو ناس قرايبك او الموضوع بتاع الصداع حتى لو حد جالك حتى العادة مشكله من صداع هيبقى في الغالب عنده ضغط او عنده مشاكل في ال الاي ام تي او بس من مجهود الشغل والمجهود هو اللي عامل له الصداع لو استبعدت الحاجات دي كلها تبدأ بقى تعمل له ام ار اي وتشوف ايه اللي عنده جوه ممكن بقى في باسكولار بسبب بقى المايجرين ممكن بقى يكون هايبرتينشن او الناس بقى اللي بياخدوا فازو دايليتور لان الفازو دايليتور ذا من ممكن يعمل فازو دايليتشن فيعمل هيدك فيس بيس اوكيوباي انجليجين بيعمل استريتش على المينجيس فبقى زي حالات البرين تيومر او الصب ديورة الهيموريج في المسل الزباز في العضلات نتيجة واحد بيسقل لفترات طويلة الاستريس المنينجيا <للتغير> الاريتيشن نتيجة المنينجايتس او اي اي ريتيشن مثلا زي الصاب اركنويد هيموريج في التنشن هيدك زي مثلا اللي بيجي مع الامتحانات زي سايكوجينيك هيدك اللي هو راح يبقى مصدع والان هو داخل على امتحان وكده في ريفيرد هيدك اللي هو زي الوجع بتاع السنان او النيزل ساينوس او الاي او الاير ده كله بيعمل الهيدك المايجرين ده مرض العصر اللي هو الصداع اللي احنا بنقول عليه يعني بالبلد كده النسك ده يع characterized by ان هي بتبقى اوتونوميك بيبقى معاها جاسترو انتستينال وفيجوال ونيوروجينيك تشينج ده بيصيب تقريبا 20% من السكان في العالم كله بيجي دايما قبل سن الاربعين اكتر في الرجال عن الستات بعد البلوغ بيبقى في كلام دلوقتي في الكتب بيتقال ان المرض دوت له علاقة بالوراثة وكروموزوم 19 او في ناس ثانيه في الكروموزوم 21 كلام برضو مش مش دقيق قوي بيحصل معايا هايبر اكتيف الحاجات اللي بتزود الصداع الشوكولاته التدخين الكحول والستريس الباثوجينيسيس والباثوجينستي والباثولوجي بتاع المرض ما يهمناش في حاجة لان انتوا درستوه ايام الفرن اهم حاجة ان هو بيبقى ايبزوديك اتاك يعني بيجي ويروح يعني ممكن يجي الصداع مثلا يقعد مثلا نص يوم ولا حاجة وافضل اسبوع مفيش صداع خالص ولا ما يجرين ولا اي حاجة في بقى البرودراما بيبقى معاها تحساس بقى بالفتيج بعد كده مرحلة الاوراستيج بتبقى اميديا بفور الاتاك بيحصل بقى ايه visual hallucination هالو سينيشن في فلاش اوف لايت وساعه ما الحكايه ديت بقى بتجيله بيحس ان اليوم راح منه خلاص وهو يقول انا مش هستريح الا لما نايم في كمان بقى يبدأ بقى الاحساس بقى بالهيدج بقى بيبقى ثروبنج بين ممكن يحس ببلسيتنج بين. بين ان يحس زي نبض كده بيبقى معاه بقى انوزيا ووهيميتنج وانفيجيا ما بيستريحش لما الانسان ينام ويقوم بقى من النوم يحس ان هو استريح شويه <تصفيق> الـDiagnose دي الميجرين اللي هو Transient Schemic Attack والإبليبسي العلاج بتاع الميجرين During Attack هندي لازم ينام ويستريح هيبقى هي كويس During دي Attack بس احنا ما بنحب يعني في دواء اسمه الاميجران الاميجران دوت احنا ما بنحبش نستعمله قوي لان من ضمن اعراضه الجانبية ان هو بيعمل سيفير فازوكونستريكشن فممكن يعمل مايوكارديا نستركشن ابورشن ريتينال ارتري اوكلوجن فاحنا ما بنحبش بصراحة نلجا له قوي لكن في ادويه كويسة بس مش بصراحه مش بكفاءة الاميجران اللي هو زي ان احنا بندي باراسيتامول اللي هو البنادول اكسترا بنادوله ومعاه ممكن يستريح شويه كانرجيزك وكده في دواء حديث اللي هو اللي هو زي السروكسات والسيروتونين اجونيست واللي سب دي مجموعات من الأدوية يعني و يعني بس هو مش يعني هو المريض لما بينام بيبقى بيستريح وبقى كويس احنا ما بنعالج الا لما الحالة بقى تبقى عنيفه طب ان بتوين اتاك خلاص انا جالي واحد الشخص اتشخص بمالجرين وكده عايزه بقى يمشي على حاجة علشان ما يعني ما ترجعلوش فقط مش كل شوية بنتدره الاندرال الاندرال بيعمل الهيبشن للفاظو دايلاتيشن ممكن ندي تيجراتول ونبدأ نخليه حاول ده يبعد عن الانفعال والحاجات دي كلها بيبقى كويس جدا بس هو مشكلة بس الصداع النصفي ان هو بيحس ان هو ضيع اليوم اول ما بيجي له الصداع بيحس انه خلاص ما عادش قادر يعمل اي حاجة وبصراحة هو مرض سخيف جدا جدا ويعني اللهم احفظنا من من المايجرين والهيدك لان هي من الامراض اللي هي بتخلي الواحد ممكن يحس ان هو بيضيع عمره كله في الالم اه واهم حاجة برضه ان المريض اللي عنده هيدك والمايجرين ده ان هو يبعد عن الاسترس لانه لما بيبعد عن الاسترس وبيهدى وبيهدى اعصابه ثلاث ترب يعني تقدر تقول 80% من الاعراض بتختفي عنه هي دايما اصلا الامراض ديات بتيجي لواحد يا إما بيذاكر كتير بيشتغل كتير يعني عليه ضغط نفسي وعصبي كتير ده كله بيبدأ يحمل عليه بي يعني بيخليه يحس أنه هو يعني الصداع بقى والحاجات دي كلها بتبدأ تشد عليه يعني مفيش فيش واحد في الدنيا عمره هيجي يقولك أن أنا ما جاليش صداع لا أكيد جالك صداع أكيد جالك بس إيه بس بفترات متفاوت طبعا كل ما تكبر وكل ما يعني من المشاكل بتزيد بتحس أنه هو بيجي أكتر وأكتر طبعا بيقولهم ان الناس اللي بتلعب رياضة ويبتبقى يعني أسليتكس أكتر وجسمهم كويس وبيزبط أكله ومواعيد نومه بتقل عنده حكاية المايجرين دوت برضو ده كله نظريات مش كلام أكيد بس يعني يعني بتقال عليه يعني ميديسين او يعني إفدنس بيد ميديسين اللي هو اتعمل الأبحاث على ناس وتلاقهم الناس اللي بالعبهم رياضة وكده بيبقوا أقل عرضة للمايجرين والهدك بس ما فيش أسباب معينة تقول ان ده حصل لهم كذا عشان كذا لا ده بس مجرد ملاحظات يبدأوا بقى هما بعد كده يدرسهم وشوفوا الاسباب يبدأوا بقى بعد كده يطلعوا ادوية بتعالج الهيدك من غير ما تلعب للرياضة ولا اي حاجة بالنسبة ليه البرين تيومر هو عبارة عن في الكرينيال كابيتي بيبقى مع ليادة الانترا كرينيال تنشن فبيؤدي الى هيدك وفوميتينج ونوزيا ممكن يبقى معاه ترو لوكالايزد ساين او ساين ممكن يبقى فيه فولس لوكاليزيشن ساين نتيجه ان بيحصل ان ضغط على الفينتريكل فالفينتريكل بيبدا يوسع اكتر بيحوش ميه الميه بتاع هيعمل ساين الترو ساين احنا ما بنعتمدش عليهم في الاكزياميشن بصراحة لان هي بتبقى صعبة انك تميز بينهم او حتى تقدر تعرفهم هل ده فولس ولا ده ترو احنا على طول بنعمل ام بتقوم داخل على طول في العيان شمال علشان تشوف البرينت فين وازاي وشكله ايه ف يعني ما بتعتمدش عليها كلينيكال اوه وامتى انك شكيت او بدات تظهر عندك الساين ديت انت على طول بتعمل ام ممكن يكون بقى المالجننت تيومر ده ممكن يكون في من فيلمينج زي المينينجيوما ممكن يكون مالجننت تيومر في الجلايوز تيشو ممكن يكون في البلاد فيزيل زي ممكن يكون نيوروفايبروما، ممكن تكون في البيتيتارجلياند سيربرال ليمفوما مليننت وعمل ديبوزيشن في البرين، لوكيميا وعمل ديبوزيشن في البرين أي متاسسيس من أي حتة وضربت في البرين، بيسوكوبينج ليجن زي حالات إيبي، كيبركلوما. دي بي مثلا في البرين ما هو برضك نفس الحكايه هيدي نفس الاعراض بس هيبقى مش تيومر في سب ديورال هيماتوما انيوريزم ده بيبقى شكل اللي بيسبك يوباينج ليجان تطيومر لكنه مش تيومر المينينجيوما بتبقى اكتر في ستات عن الرجاله التيومر اللي بتطلع من البرين او الجليوما ديت في منها ديناين وفي منها الميدولوبلاستوما المونوباين اللي قالوا بلفطومات ديت بتبقى هاي ليجنت وبتبقى اكتر في العيال الصغيرة وبتطلع من السريبيلا وبتبقى فيتال في كمان النيوروفايبروما بتبقى طالعه من شوان سيلز بتاع الايتس كرينيال نيرف في الكرينيو فرنجيوما ديت برده بتبقى معها كالسيفيكيشن كلام اللي انا قلته ده كله كلام باثولوجي مش مهم قوي لكن ايه هو الايفكت بقى بتاع التيومر التيومر ممكن يعمل انفجن للتشو ممكن يعمل ريبليس للبرين تيشو ممكن يعمل كومبريشن على البرين تيشو يحصل اسكيميا يضغط على بلاد فيزلز فيحصل اسكيميا كمان احنا عارفين ان من ضمن مميزات او من ضمن عيوب سرطان ان هو بيقدر يخلق بلاد يعني بلاد بتبقى نيو بلاد فيزلز فممكن يحصل وان النيوبلاستيدز ديها بتبقى مهيشه بكفاءة كويسة فبتبقى بترشح بترشح في فبتؤدي إلى برينديديما كمان ممكن يحصل للسي في فيحصل بنتروكلار دايلاتيشن فيعمل كومبريشن على البرين طب ما هي الكلينيكال بصفة عام لواحد عنده برين تيومر السبتموسيم بتاعه زي الانتروكرينيال تنشن اللي هو الهيريك والبوميتينج والبابيليديما ايديك هيبقى نتيجة الاسترتش في المنينجيس هيبقى ضل ايك هيبقى معاه ممكن يبقى معاه لقلاية بس هو اهم كلمة في الصداع ان المريض لك انا عندي صداع لم اعتاده من قبل لان اي واحد فينا بيجي صداع لكن ده صداع جامد جدا والمريض ما حسش بيه قبل كده هيبقى بقى معاه نتيجة استيميليشن للبوميتينج سنتر هيبقى اكتر الصبح هيبقى ما هوش ريليتد للميل هيبقى بيبقى كانه بروجتايل فوميتنج هيبقى بقى فيه بابليديما ده علامة مميزة من حالات الانتراكرينيال تنشن هيبقى فيه بلير فيجن في بقى الفولس لوكاليز انكيساين نتيجه ايه غالبا بتبقى سببها زيادة الانتراكرينيال تنشن زي الابديوسنت نيرف باليس اللي هو العصب السادس والعصب السادس هو اطول عصب انتراكرينيال داخل المخ عشان كده اكتر حاجة بيتضغط عليها لما بيحصل زيادة في الانترا تيشن كمان في ترولو كلايز اه... ديساين ده بقى بتعتمد على المكان يعني مثلا لو كانت في الفرنتال اه... لوب تيومر بيحصل مثلا موتور وبحصل هيمي بليجيا ومونو بليجيا ممكن يحصل افيزيا ممكن يبقى معاها مشاكل تانية زي الاريتيشن ليجن البرايطال لوب بيبقى غير يعني غير قادر على تنفيذ الاوامر الحركية بيبقى معاه كمان ممكن يبقى سينسوري <صفد> <تصفيق> لص... اللوس لوب بيبقى معاها فيجوال هالوسينيشن ممكن يبقى معاه هيمي انوبيا التيمبرال لوب بيحس انه بيشم ريحه كاوتش بتحرق ومعه كمان اوديتوري هالوسينيشن تيومر بتطلع بتبدا تطلع هرمونات آه... تعمل بقى كوشنج ديزيز جاينتيزم اكروميجالي الهايبر برولكتينيميا نيرولوجيكال مانفيستايشن بقى ان هي ممكن تضغط على اي حواليها ممكن تضغط على الاوبتيكال او الاوبتيك نيرف او البرين <متحدث> ممكن تضغط على الاوبتيك تراكت تحصل فيها ليجن. ممكن تبوظ في سوبيريور فتضرب الهايپوسلاميك فيحصل بوليفيجيا ويحصل كمان <تصفيق> الخبطه في Body temperature وكمان بيزيد Tension. طب لما بيكون في برين تيم فيومر بيزيد تنشن بيحصل Blaisia, side, في side. لما بيكون بقى على اقدر اعمل هل هو ميد برين ولا بونز ولا نضله الميد برينز كرينيال نيرف 3 و البونز خمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة في حاجه اسمها سريبيلو بونتين أنجل ديت أنجل بتربط يعني ما بين سريبيلو والبون لما بيحصل فيها تيومر اللي هي بيضغط على الاثنين فبده أعراض سريبيلو وأعراض بونتين فبيبقى الاثنين مع بعض فبيبقى التاكسيا أندسيم يبقى فيها كمان بقى افيه على حسب النيرف اللي ايه اللي هيضرب الانفستيجاشن بتاعت التيومر كلها في صفة عامة هنعمل اكس راي مش هيبين لاي حاجه ولا لأي لازمة في حالات التيوما فيها الانترا كرينيال تنشن لما بيبقى عالي في العاله الصغيره هنبدا بقى نحس سيباريشن للكرينيال سوتشر او هنبدأ بقى نحس بالجز لما تشوف حالات اللي الخطم في الاطفال وكده لكن انا بعمل ايه انا بعمل سي تي وام ار اي او سي ويز كونترست بنعمل اي اي جي وكمان ممكن نعمل سريبرال انجيوغرافر اهم حاجة الامة ار اي والامة ار اي هو اهم حاجة شكاية انك تاخد بايوبسي بصراحة من واحد عنده يعني سرطان في المخ ده بتبقى صعبة لان انت ممكن تردشور السرطان ثاني حاجة انت مش تستفيد حاجة قوي انت لو انت ناوي تفتح تفتح وشيل السرطان. العلاج والله هو العلاج كله انا بخاف من البرين اديما فبدي انترابيناس بمانيتول اه يعني حاجات بقى انتي كونفالزانت سيرابي لان انا بخاف ان يحصل ايبليبسي ممكن بقى ندي راديو سيرابي وكيمو سيرابي ولو كان ينفع علاج جراحي هنحول جراحها هم هيقدرون يتعاملون معاه شوية لكن البرينت يومر بصفة عامة هيديني اي اعراض اي حاجة لا علاقة بالنيورو انا اشك فيها على طول لازم اعمل اي مقرأيه على المخ يبين لي الف ايه لان ممكن ما يطلعش برين بس ممكن يطلع فولس لوكالايزد ساين ممكن يبقى ترو بس ما ليش تيومر زي ال تي بي انا اهم حاجه انا شكيت ان في مشكلة في المخ ايه اللي هيوريني المخ يا اما اعمل تي ويز كونترست يا اما اعمل ام ار اي هو ده اللي هيوضح لي هيقول لي هل في برين تيومر ولا ما فيش غير كده يبقى انت بقى ايه يعني وطبعا بردك انت مش هتعمل الحاجات ديت الا لما يكون في حاجات تانية يعني ايه ان انت تلاقي المريض ده مصدع على طول عنده الاعراض بتاعك معاها اعراض بتخليك تشك او معاه حاجات ده بتبينك انه بدأ يخص قوي ده خلاص بقى تيومر يبقى لازم يبقى الجولد الستاندرد بتاع تيومر هو الام ار اي والسي تي ويز كونتراس واهم حاجة الام ار اي العلاج انا بحب عالج لازم ادي مانيتول علشان امنع البرين قديمة وبندي حاجات لعلاج الإبليبسي عشان ما يجلوش إبليبسي طبعا لو كان المرض يستجيب للعلاج بندي راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي ما بيستجيبش ايه بنحوله جراحه هم بيتصرفوا معاه سيريبرو فاسكولار ديز اللي احنا نسميها سيريبرال ستروك ده حصل خلل في الارتيريال او الفينا سيركيوليشن بتاع السي ان يا اما يبقى اسمها اسكيميك ستروك يعني حصل سيريبرال انفاركشن او جلطه في المخ تقللت البلات سبلاي اللي رايح للبرينتش او حصل هيموراجيك شوك زي مثلا السب اركنويد هيموريدج فبيقل البلات سبلاي بردك اللي رايح يغذي المخ تاني حصل نزيف فبيبقى فيه برين كمال هيموريدج طب ايه هي اللي هي البرسيبتيتنج فاكتور كاني بتكلم على البرسيبتيتنج فاكتور بتاعه الميوكاردين انفاركشن بالظبط بيبقى اولد ميل هايبرتينسيف وعنده ديابيتس ده اكتر حاجات ممكن يجي لهم يعني مثلا الناس اللي عندهم ديابيتس الستات اللي بتاخد اللي عنده هارت ديزيز بيبقى عرضة للامبوليزم زيارة الالكوحول اللي زيارة الليبت في الجسم السموكينج الثرومبوفيليا زيارة, زيارة الهوموسقيين ده كله بيؤدي إلى زيارة الرسك فاكتور إن المريض يجي له سريبروباسكولار ديزيز اللي هي سريبروباسكولار استروك في عندنا نوعين كبار من الاستروك اللي هو الفوكل استروك ده بيحصل في حتة معينة في منطقة معينة هي اللي بازت لكن الجلوبال استروك بيحصل فيه منطقة كبيرة من المخ اللي فيها ابتشوف برفيوجن زي القاردياك اريست أو الهايبوكسيا هتعمل إيه؟ هتقلل للبلوت سبلاي او هتمنع البرفيوجن اللي رايح للبرين كله اكتر ناس بيجي لهم اسكيميك استروك هم الناس اللي عندهم اصلا مشاكل في الكارديو فما بيحصلش تغذية كويسة للسي ان اس نتيجة ان في مشكلة في الكارديو بيبقوا دايما اكتر بيجي للرجاله معروف ان هو عنده هارت ديزيز معروف ان هو عنده امبولاي في اذر اورجان فبيبقى احتمال ان هو يجيله أكتر طبعا كل ما يزيد في السن بيبقى في أثر فبيبقى الحكاية بتزيد أكتر وأكتر طب من ده اليونج ايج اللي يجيله ده يبقى عنده حاجة اسمها أو يعني عنده مشكلة تانية هي اللي بتمنع ان الدم يروح للمخ زي ان هو يكون عنده اي مرض بيعمل فيه امبوليزم او حالات الفوسكوليتيس او في دراج زي الكودايين والألقحول أبز الناس اللي ببقى عندهم زيادة في وايه علاج الهيموسيستاين لما يجيلك مريض عنده الهيموسيستاين في جسمه عالي بتدي له فوليك أسيد وفيتامين ب12 او ممكن تدي له دواء اسمه فيتامكس بلاس في مجموعة فيتامينات في في بالمرة فوليك أسيد وفيتامين ب12 و1 و6 وكل مجموعة الفيتامين ب كومPLEX أي واحد يجيله بيدوخ لما يعمل مجهود بس هو طول عمره سليم يعني مش هو على طول كل ما يعمل لا هو أقولك أنا صحيتي كانت كويسة خالص أنا دلوقتي عندي 45-50 سنة قبل كده كنت كويس خالص ما بشتكش من أي حاجة دلوقتي كل ما أعمل مجهود أحس أن أنا دايخ وهبطان ده ممكن يكون عنده vertebral basilar insufficiency فده بتعمله إما R A أو angiography وتبدأ تشوف تعمل شيك على الفرتيبرابازر سسستم لأن ممكن يكون عنده ترانزيانت سكيميك أكتاك وترانزيانت سكيميك أكتاك دي هي عبارة عن فوكل أكيوت نيوروجيكال ديفيسيت بيبقى فيها ترانزيانت سيربرال إسكيمي الأسباب بتاعتها ممكن تكون إمباليس غيارة وبتذب بسرعة أو حصل إزبازم في الأرtery أو حصل بسكولايتس أو حصل يعني زي حالات ديسريزميا وحالات الهايبوتينشن الكلينيكال من هيبقى عنده على حسب بقى المنطقة اللي اتضربت اكتر حاجة بيحصل في الموس بسبب الكرينيال نيرف اللي هو بيقول لك لوح عنده يعني صعوبة في الكلام ممكن يشتكي بقى من هايبوسيزيا في الأبر واللور لمب او الاثنين مع بعض او حتى المثل امر لمب لوحده او لوور لمب لوحده ممكن يشتكي من هيمي باريسيس يعني يعني زي يقول لك انا المنطقه ديت خلالانه ومش حاسس بيه ديت احسن وقت للتدخل لان انا هنا ببقى خلاص ممكن اعالج المريض ده لانه عنده ترانزيانت سكيميك اتاك حاجات بسيطة لكن لو سبته لغايه الاخر هيجي لي بقى بسكيميا عنيفة او انبوليزما او اي حاجة هيبقى علاجها صعب اشهر ناس بيجي لها الموضوع ده هي الناس العرض اللي طبعا سنه كبر والعرضة للأسرو اسكليروس طب ايه هو الدفرنشال دياجنوست بتاع ترانزيت سكيميك اتاك اللي هو المايجرين حالات ستايزون الايبليبتي الهايبوجلايسيميا الميكرولستينوزيس الانفستيجشن اللي بطلبها احنا هنطلب سي تي وام ار اي هيبقوا نورمال لان فيش اي حاجة هنعمل بلاد بكتشر لحالات الريسك فاكتور بس انا عمري ما اعرف ان هو عنده كيميك الا لما اعمل انجيوغرافي على القراتيد وعلى الجيستيبلو بازلر سيستم وبنعملها عن طريق الدوبلكس سكان ممكن نعمل الام ار اي ده اللي زي كده هيشوف لي بقى اللي بيغذي المخ العلاج لازم اول حاجة اعالج الريسك فاكتور يعني لو في سكر اضبطه ضغط اضبطه في اوبيزيتي ادي هايپوليپيديميك ايه ندي فازو فازودايليتور ندي دواء اسمه ترينتال الترينتال ده بيحسن الديفورمابيلتي بتاعه الار بي سيز بتخليها سهله ان هي تتزحلق وتتحرك جوه البلاب فيزلز فبيزود الاكسجين ديليفري للبرين تيشو فببقى كويس جدا وكمان بيقلل البليتليتس اجريجيشن يبقى الترينتال له مهمين قوي ان هو بيقلل البلتليس اجريجيشن وكمان بيحسن الحركه بتاعه الار كمان بندي انت بلتليت دراج زي الأسبرين علشان أعمل سيوله في الدم عشان أنا خايف من الجلطات وبندي كمان انتي كوجلانت علشان برضو انا خايف من الجلطات السيريبرو فاسكولار ديس اوردر وطبعا الستروك في إسكيميك ستروك وفي الهيموراجيك ستروك ده هنتكلم عنهم دلوقتي طب ايه هو الدفرنشال دياجنوست لو واحد عنده ستروك في الصبر جورا الهيموررج، الهيبيغلاسيميا، الإيبيلبسي، الحاجات دي كلها بتندرج تحت Differential Diagnosis لحالة استروك. فأنا أي مريض يجي لي، لأن المرحلة الأولى ناجمة بتاعت الترانزيت الكيميكي هنا أحسن وقت وأسهل وقت وأقطر وقت للتدخل ويفيد العيان ويفيد المريض كويس جدا ليه واحد جات له غلطة صغيرة قوي وفكت وبقى كويس، لو أنا فضلت سايبه ومعالكتش الرزق فاتور ومعالكتوش أصلا إيه اللي هيحصل له هتيجي جلطة هتيجي أكبر تقفل شتة أكتر تعمل عنده مانفستيشن أكتر طيب لو أنا أقدر تعالجه وشخصه بدري في الأول هيبقى أنا منعت الكورس كله ان هو يكمل للاخر يبقى انا منعت بقى ايه الاسكيميا للاخر منعت الاستروك بالصوطة عامة فعلاج الترانسينت اسكيميك اتاك اول حاجة ان انا شخاص بدري، انت شخاص بدري لازم يشك في العيان ان العيان هيبقى هيجيله بقى ايه حاجات اشهر حاجة حكاية ايه ان هو هيبقى عنده يقولك انا جرعاتي مخدلة ان انا بعمل مجهود بقيل انا هشك ان في عنده مشكلة على طول المفروض اطلب له ايه دوبليكس سكان على الايه على الكاروتيد والبيستبلو بازلر سيستم على اللي هو البلات سبلاي بتاع المخ ليه بقى لما انا هشخصه بدري هبدا اعالجه بدري. بس طبعا لازم يكون عنده شوية ريسك فاكتور يخليني اعمل له تكلفه التحاليل دي لان التحاليل دي هتتكلف في حدود مثلا 700 800 جنيه فانا مش معقول هكلفه وهو يعني يعني مفيش حاجة في ايدي قوية تخليني اثبت الموضوع ده فانا لازم الاقي عنده شوية ريسك factor طبعا ان هو يكون في هايبرتنشن عنده هايبرت لبيديميا عنده ضيابيتس بيشرب الكحول كتير سنه طبعا يكون كبير عنده أثر يبقى الحاجات دي كلها لو تلاقيتها كده او لقيت اكتر من ريسك فاكتور مع الاعراض يبقى اشك على طول اللي هو ترانزيان اس كيميكا تاك على طول له الدوبليكس سكان الامو ار اي والانجيوجرافي على الكاروسيد والفرتيبلو بازر سيستم ده كله هيقوم مضبط الموضوع وابدأ اعالجه على طول هيبقى كويس ويعني يعني يعني بتبقى حاجة كويسة قوي انك تلحق مريض من انه هو يخش في التروك انت بتبقى يعني منعت عنه مصايب كتير قوي لان ممكن يعني ممكن يكون مرد عنده خمسة واربعين سنة ويجيله جلطة وهو لسه هيعيش له عشرين سنة ولا حاجة بيبقى عشرين سنة عايش معاق لكن لو انت بفضل ربنا ويعني قدرت تمنع عنه الحكاية دي طبعا كله باذن الله بتبقى حاجة كويسة جدا لان انت بتزود يعني اللايف اسبان بتاعه ومش اللايف اسبان كعمر يعني انت مش هتزوده في عمر ولا يوم بس انت هتعمل له موديفيكيشن لللايف بتاعته يعني بدل ما هو عايش وبدل 10-20 عشر سنة لا انت خليته يتحرك وقدر يعمل مجهود وممكن كمان يقدر يشتغل فأي مريض يجي لك مثلاً عدل خمسة 45 50 سنة ويقول لك يا دكتور انا كنت كويس قبل كده بس دلوقتي كل ما ماعمل مجهود بحس بدوخل وبحس ان انا هبطان لازم تشك في حكاية الترانزيانت سكيميك اتاك اما السيريبرال هيموريج ببقى حصل هيموريج على البرين برين كما الاسباب بتاعتها بقى هايبر تينشان او واحد بياخد انتيكو اجلانت سيرابي او حصل رابشر لكونجينيتال فوسكولر انومنيز وأشهرها طبعا الأنيريل أشهر الأماكن في البونتاي ليجن وفي السلميك ليجن وفي السيربرا ليجن زي الكورتيكال هيمبليجيا والسلميك سندروم والقرص هيمبليج بنشخصها زي السيربرا الهيمورج السي تي وال إم آر آي العلاج لازم أعمل كنترول للبراد بريشر أدي دهيدريشتينج ميجر وأدي كمان حاجات تبقى يعني يعني ما تديش بقى أنت بلاك ولا لا تدي أنت عشان ما تعملش ولازم تعمل سيرجيكال ديكومبريش ازاي بقى تعمل لحالة أو أو الحاجة جود general ميديكيشن و جود نيرسينج. واهم حاجة في علاج جات كلها هي الجود نيرسنج تاني حاجة تاخد بالك لو المريض كان كوماتوزد وفي غيبوبة انك تبدأ تأكله وتشربه وتعمله كاستراليزيشن وتعمله كل حاجة وده برضو يندرك تحت باب الجود نيرسينج بعد كده تعالج الريسك فاكتور سواء كان هايبرتينشن او ضيابيس او هارت ديزيز بعد كده بتعمل دهيدريتنج ميجرز اللي هي بتدي لازكس انترافينت ممكن كمان تدي مانيتول وبتدي ديك ساميسازون إنترافينس في بقى السبيسيفكت ريتمنت للعلاج بقى الإنفاركشن لو كانت بقى حالة إنفاركشن مش حالة هيموررج ممكن تدي أنت بليتريد براب زي البرينتل 300 مللي جرام في اليوم لمدة أسبوعين كمان ممكن تدي فازو وممكن تدي كمان أجل أنت كأجل أنت وبعد شوية بقى ممكن تقلب لورفارين آه وممكن آه يعني تبدأ بقى على حسب حالة العيان انت كدكتور بتبدأ تقيم الحالة تدي ايه اكتر تزود ايه وتقلل ايه على حسب الحالة اللي انت شايفها قدامك بعد كده بقى بتعمل فلو اب وبتتابع البلاس بريشر بتعمل كنترول للهايبرجليدميا وللسكر لو بدأ يستجيب للعلاج خير وبركه ما بداش يستجيب بقى ممكن تبدأ تعمل له بقى جراحة طيب ايه هي الكومبليكيشن للاستروك ان هو اكتر حاجة ان المريض اصلا نايم في حالة غيبوبة او في كوما او كده فممكن يحصل عنده اسبيريتنج فيحصل اسبيريشن نمونيا ممكن بقى يحصل عنده بيت سوردز كونستيبيشن يحصل عنده ديبريشن لان هو بيحس ان هو ما بتحركش وكده فبيجي له اكتئاب ده كله معتمد على الجود نيرسينج عشان كده دايما هو العلاج الانفليشن بتاعه كل امراض النيورو سي تي ام ار اي العلاج مفيش علاج هو كل العلاج جود نيرسينج وخلاص يعني انت ما بنهتمش قوي في النيورو بحكايه العلاج في الاندر جراديو لكن انا اللي يهمني ووت ذا ليجن هو زائد كلمتين والموضوع بتلاقي النيورو خلص بسرعة على كده اي حالة ستروك لازم تعمل ام ار الهدف بتاعها هدف واحد ان انا اعمل اكسكلوجن ان هو عنده هيمورجي ولا لا لان انا لو لقيت هيموريدج هعالجه بطريقه لو لقيت اسكيميا هعالجه بطريقه فلو ما كانش في هيموريج ممكن بقى يدي له بقى برحتي يبقى في غلطة يبقى ممكن بقى ايه ادي انتي بليتلت ادي اسبرين لارج دوز ادي سرومبوليتك سيرابي لكن لو كان هيموريج وانا اديت الحاجات ديت او انا بأسل العيات اما الصد اراكينويت هيموريج ده صدن سيفير هيموريج او بيعمل ده معاه يعني هو مش سيفير بمعنى سيفير اللي هو كمية يعنيه فلا اللي هو فجأة في المخ المخ ده حاجة يعني الحكاية ان يحصل صب أراكنود هيمورتجات مش حاجة سهلة ده بقى تيجي تلقائية بيحصل أرتيريال بليدينج بيبقى بلاسباب بي بتاعتها ممكن بقى يحصل رابشر انتراكرينيا الانيوريزمي تخيل ان واحد عنده انيوريزمي في مخه وانفجر والضغط عالي هيحصل ايه؟ هتبقى سبير او رابشر مالفورميشن لأي أرتيري ولا حاجة او حالات الهيموراجيك بسبب بلود ديزيز او السريبرال هيمورج الحاجات الحالات دوكلا تعتبر حاجات عنيفة او هيت روما بس الهيت روما السابق راكنويد هيمورج ده يعني مش شرط حكاية ان الترومة تبقى عنيفة قوي يعني ممكن زي ما الواحد ممكن يتخبط كده ويفضل ايه ينزل دم بالراحة واحد واحدة واحد بس في الاخر اليوم هتليه حوش كمية كبيرة من الدم الكلينيكال بيكتشر هو مفيش فرق بين الرجل وستة في حكاية الصاب أركينويد هيموريج بس في حاجات ده بتزود الحكاية زي ان هو يكون عنده قحة كتير او بيحزق كتير فده يزود حكاية الصاب أركينويد هيموريج هو هيشتكي من ايه المريض ده؟ هيشتكي من صداع غريب لم يعتده من قبل صادن سيفير هيدك صادن سيفير هيدك ده يبقى غالبا اوكثيبتال بس طبعًا ممكن يكون في أماكن تانية بس هو غريبًا أوكسبيتال. المان من هو صادم شديد هيك وزائد من إنجل هيبقى عنده ستيفنس في النيك او نيك رجليتي زائد بقى المانيفيستيشن بتاعة الكرينيال نيرف اللي ضرب ومعاها بقى حاجات بتاعة الإنترا تنشن اللي هي نوزي أو فوميتينغ وبر وبرتايغو كرينيال تنشن. إختصين انا كدكتور هشوف ايه والله الحاجات اللي احنا بنشوفها يعني مش قوي ان هي تحدد الموضوع قوي يعني على حسب بقى النيرف اللي اتخبطت او كده هو اللي هيديني بقى العرض بقى بتاعت الفوكل سين سواء بقى هيمي الكلام ده كله الانفتيشن اللي هنعملها هنعمل سيف اجزاميناشن هنلاقي البروتين فيه عالي البريشر عالي فيه بلد كتير ما في النيجاتف كالتشر الكالتشر اللي فيش فيها حاجة هنعمل سيتيه واما ار ايه هنعمل m مش M-R-I M-R-E عشان نشوف الـ الـ الـ الأنجيوغرافي بتاعه أو نعمل أنجيوغرافي العلاج بدريست لمدة سبعين ثلاثة أفويد والكونستيبيشن والقف ما يحزقش كتير هنديله بقى حاجات علشان الهيدك هنديله انت فيبرينوليتيك دراج هندي له ديكساميثازون علشان نقلل البرين اديما ونعالج السبب بقى ونوطي الضغط حتى لو كان ضغطه يعني مظبوط نسبيًا هنوطيه له برضه هنعمل تايت كنترول للهايبرتينشن هندي كالسيوم شانل بلوكر لان الكالسيوم شانل بلوكر بتعمل فازودايليتيشن فازو هنفضل ندوه لمده 3 4 أسابيع ممكن بقى لو ما نفعش الحاجات دي كلها نعمل سيرجري ده الكلام بتاع السيرجيكال بقى ده حاجات يعني نيورو بقى هتتكلمون فيها ان شاء الله في سنة 6 طيب لو جالك وقال لك راجل عنده 35 سنة فجأة جاله صادم سيفير هيدك وخد أنالجيزيك دراج نونستوريدا لانتي دراج بعد عشر ساعات جاله نيك ريجيديتي ودرجة الحرار تاعته بقى 38.5 لقيت فيه كرينيال نيرف 6 مضروب ده يبقى عنده سب هو اللي عامل عنده المانيفيستيشن ديت كلها طب الصب ديورال هيموريج. الصب ديورال هيموريج والاكسترا ديورال هيموريج ديت جراحة بحتة ما بتجيمناش في البطنه بس هنقول عنها كلمتين ان بيحصل في رابشر المريض مش بياخد باله لكن الاكسترا ديورال هيمورجي بيبقى حصل هيد انجري ومع الهيد انجري بقى بدا يحصل النزيف وكده نيجي للمرض اسمه المالتيبل سكليروزس ده يندرج تحت مجموعة من الامراض اسمها ديمايلينيتنج ديزيز هو بيبقى كأن هو ابر موتور نيرون ليجن في الكرينيال نيرف هو امراض انفلاماتوري بتؤدي الى ديمايلينيتنج ديزيز بيحصل للوايت ماتر بتاعت السي ان اس كلها وببقى فيه مالتبول بليك دي في البرين والصبينال كورب الاسباب بتاعتها مش معارفين السبب الحقيقي هي انون لكن بيقولوا ان فيه ان ميكانيزم ان هو اوتو اميون لانه لما بنجي نفحص السي اس اس بنلاقي فيه زيادة في الاميون بيقولوا ان ممكن يكون فيروس هو اللي عاملها هو المريض هيجي يشتكي من يعني اكيوت او سب اكيوت اتاك اوف يونيلاترال لوس اوف فيجن دوارتايجو انكونتيننس اتاكسيا ديبلوبيا بس مرض المالتيبل سكليروزنج بيحب يصيب الاوبتيك نيرف طبعا بيبوظ حاجات في السباينال كورد والبرين ستيم والبرين نفسه كسيريبلوم وسيريبيلا ممكن كمان بريزنتد مع يعني يجي بريزنتد ويز إيمي بليجيا أو بارابليجيا أو كوادري بليجيا لأنهم ممكن يضرب أي حتة فممكن يجي مثلا بريزينتد بي كرينيال نير بليجان أو أتاكسيا أو أورجانيك سايكوزيز هو بيبقى ريميشان وإدسيربيشان ممكن يعمل تمان مود ديسوردر زي دي بريشان وإموشنال إنستابلتي. ممكن يحصل إيفوريا اللي هو ضحك وسعادة من غير سبب الاسبيتش بيبقى سلارد سبيتش نيرف أي نيرف ممكن يتضرب بس هو بيحب أكتر الأوبت موتور سيستم ممكن يحصل هيميباريسس أو هايبرتونيا هايبيرفليكسيا يعني إن هو مثلا أبر موتور نيرون ليجا سينسري بيخلي لوس أوف سوبرفيشل سينسيشن ولوس أوف ممكن كمان يحصل مانفستيشن في السفينكتريك فبيخلو كأن كل الأمراض اللي خدناها في النيورو ممكن تحصل هنعمل في هنلاقي زيادة في في خاصة ال IGG هنعمل سي تي هيبقى فيه هاي في الام ار اي هو اهم حاجه لان الام ار اي في سنسيتيف في حالات الانسلبيشن هيقول لي ان في مالتيبل وايت مطر ليجن ودلوقتي ممكن نشئ مواد تصور لنا الموضوع اكتر واحسن ممكن ده يعني ده حكاية انك تاخد عينة وكده ده صعب انك تاخد عينة من المخ وكده الحاجات دي ما بتحصلش بقى الا بعد ما الانسان يموت للدراسات وكده العلاج بتاع المالتبل اسكليروزين هو كلمة بالسستيرويد اهم حاجة انك تديله بالسستيرويد بتديله مصائل بريدنيزيلون من نص الواحد جرام بتديه له من ثلاثة خمس ايام بيبقى كويس ممكن بقى عشان تمنع الرلافس ان انت تديله بيتا انترفيرون اذا سيبرين في بقى انك طبعا لازم تعالج السيبتم اللي هو بقى بجاي يشتكي منها بقى سواء بقى فاتيجي التاكسي الحاجات ده كلها تبدأ تحاول التعالج بعد كده هنتكلم على الإبليبسي اللي هو الصرع بالنسبة للإبليبسي من الموضوعات الصعبة جدا في المذاكره للأندر وحتى في البوستي جرادوت فإحنا مش هنتكلم عنه بالتفصيل هتكلم على حاجات بس بسيطة عشان بس تفهمه الاسئله اللي في الامتحان في يعني مش هنقول ان هي سهلة هي بس بتعتمد اكتر على المذاكره بس انت بقى لو دخلت في الكلاسيكيشن بتاع الايبيلبس وكده هتلاقي ان انت تهت مني في الايه في الكلام ده فانا هقول الكلام اللي يهمني الايبيلبس التعريف بتاعه هو عبارة عن كرونيك ريكارنت بروجيزمال تشينج في نيورولوجيكال فانكشن بسبب تغير في القهربة بتاعت الدري ابي في الـ في الـ الـ <ال بتاع البرين اللي احنا بنسميها برين اريزميا uh, هو عبارة عن كونفالجن او لاند كونفالشن فمش كل كونفالجن يعمل ومش كل يعمل convulsion. يبقى في كذا ديجري uh, حكاية التقسيمات ده اللي هو ال يعني بريمري جنراليد فايزرز وكده ديت ما تهمناش قوي قتالب أندر أنا اللي بيهمني شوية كلام بسيط خالص كاتينيكل بيكش هيجي لي بقى المريض قبل ما بيجيله الاتак هو بيحسي بيها بيشس ان هو هيجيله يعني ايه بقى دايما يتعرض لأي سبب بيزود له الموضوع ده في بقى حالة اللي هو زي الأوراستياج اللي هو بيبدأ بيحسب هلاوي السمعية وبصرية بيشم رحة غريبة بيحصل عند ممكن يفقد الوعي ممكن يجي له بقى تونيكستياج او كولونيكستياج بقى يخش في كونفولجان وكده طيب انا بقى عايز اقول شويه نص ده يعني اللي اطلبها انت تعمل سي تي ام ار اي تقيس بقى الصوديوم والبوتاسيوم وتشوف تعمل ايه اكس راي على الاسكال ممكن كمان تاخد شوف بقى هل عنده فيفر تشوف المنتلستيت بتاعته هل بياخد الكحول هل كان مدمن وبطل اذنان فاتعرر لإيه الادراج وصدروها ممكن بقى تعمل اجزامينيشن تشوف بقى تشم ريحة بقى تشوف كحول ولا بقى كا اجزامينيشن عام انا بقى عايز اللي يهمني بقى هي النصايح العامة والعلاج بتاع واحد عنده صرع هو دا اللي يهمني كطالب اندرس وعشان الفهم لان بليرسن المواضيع استخفة جدا فاحنا نتكلم بس على النقطة التي منا فيه في نصائح عامة المريض الصراع اول حاجة ان هو يقلل المنبهات يعني يقلل شرب القهوة والنسكافيه وبلاش يشرب شاي كتير يعني الشاي مش ممنوع بس بلاش يقطر منه ثاني حاجة يحاول ينام وقت الظهر اللي هو مثلا العصر كده اللي حاجة ينام له ساعتين ثلاثة ليه بقى؟ اللي لما بينام بيخلي المخ بتاعه يفصل فلما يفصل يرجع تاني كاينه بادئ يوم جديد فبيبقى ما فيش سترين على البرين فبيقلل حلوة سترين على البرين دي في فيه سترين على البرين فبيقلل الاكتيفتي بتاعت الابليبسي في فيقلل حكاية ان هو يجيله صرع لازم ينام وقت الظهر عشان يفصل ثالث حاجة عدم الصهر ما يصهرش كتير رقم اربعة يبعد بقدر الامكان عن المؤثرات الصوتية والضوئية والموسيقى الصاخبة يعني لازم يبعد عن اى حاجة بتعمله ايه كأنها عملت ايه ايه ايه ايه ايه ايه رقم خامسة عدم الجوع لان الجوع هيؤدي الى هايبو غليسيميا الهايبو غليسيميا هتقوم دخلاه اكتر وتخليه خش بسرعة في حالة الايه اه نقدر ن... طب هل المريض ده يعني يصوم رمضان ولا لا هو ينصح بعدم صيام رمضان بس انت كدكتور ان ما كنتش انت دكتور مخه اعصاب ما ينفعش تحكم الحكم ده لان انت لو قلت له ما ما ما تصومش وهو ما صامش بقى وزره في انت يعني هو خلاص لان انت بالنسبة له انت اللي ديته حكاية ان هو ما يصومش فانت بالنسبة له الدكتور اللي قلت له خلاص ما يصومش انت بقى قدام نفسك وقدام ربنا هل انت كنت على علم حقيقي ولا بتقول اي كلام يبقى الدكتور اللي يقوله ما تصومشي لازم يكون دكتور مخ واعصاب هو اللي يكشف عليه مش انت دكتور حتى لو بقيت مثلا دكتور ليفر او اا لو حتى دكتور جراحة او كده لا اللي يقوله الحكاية يصوم او ما يصومش عشان تخلي مسؤوليتك قدام نفسك وقدام ربنا لازم يكون دكتور نيورو ثالث اا اخر حاجة رقم ستة عدم الارهاق الزايد عن اللي يعني بلاش يعمل مجهود عنيف او مجهود كتير سواء بقى كان المجهود ده ذهني او كان مجهود يعني اللي هو شغل وكده يعني ايه لو بيشتغل مثلا بيشيل حاجات تقيله بتحرك بتاع لو حتى لو كان شغل ان هو يقعد يفقر. زي مثلا كاتب دكتور بيذاكر مش عارف ايه الحاجات دي كلها بتزود حكاية الايه السرعه كده انت ابلبتك دراج هنقول بس شويه حاجات بتهمنا الفينيتوين الفينيتوين ده من اعراضه الجانبيه ان هو بيعمل جام هايبر وبيدي اعراض سيستميك لوباس لايت وبي وبيعمل انرجمنت في الليمف نود التجراتول التجراتول ده بيعمل جي اي تي ابسيت وبيعمل هباتو في دواء اسمه الديباكين الديباكين ده دواء رائع وبيعالج جميع أنواع الإيه الإبليبسي في بقى ريس انتدراج اكتشفوها بس لسه برضه يعني مش منتشرة قوي في السوق وإحنا ما بنتحبش نتكلم عنها لأن هي لسه مش يعني مش متأكدين قوي من الفعالية بتاعتها وكده إحنا اتكلمنا وخلصنا الموضوع بتاع الإبليبسي وأنا عارف ان أنا ما اتكلمتش عن الإبليبسي كتير لأن أنا اللي أنا اتكلمت عنه هو المواضيع اللي تهمني اللي يهمني في الإبليبسي التعريف بتاعه ده أول حاجة هيشتكي من إيه بسرعة الحاجات العامة بعد كده النصائح العامة اللي تقولها المريض عنده الصرع واسامي العلاجات فكانك انك تعرف اسامي العلاج وكل دواء الميكانيزم بتاعه والجرعة والسايد افكت لا ده كله اللي اسم الدواء وايه اكتر الاعراض الجانبيه اللي بيعملها سواء واحد او اثنين بس بيعملها يعني بس هو دوة اللي يهمني في حالات الايه الابيليتي ده كلام كبصفه عامة يعني طب ايه هو الدفرنشال دايجنوستس بقى دا لواحد بيجي له حالات تشنجات اول حاجة ممكن يكون عنده ترانزنت سكيميك ممكن يكون عنده هايبوجلايسيميا ممكن يكون عنده سينكوب ممكن مايجرين ممكن موفمنت ديسوردر زي اي حاجة تعمل موفمنت ديسوردر ممكن يجي لي بايه باعراض تشنجات فانا هتلخبط فيها فده الدفرنشال دايجنوستس للحالات كلها بتاعت ايه واحد عنده تشنجات المنينجايتس المنينجايتس ده بربل مشهورة جدا وبتيجي في الامتحانات وبجي ريتين وبتبسيل في شافوي فالمنينجايتس من المواضيع المهم المنينجايتس هو عبارة عن انفلاميشن في الممبرينز اللي محواطة CNS اللي هم الثلاثة ممبرين اللي هو الديورا والاراكينويد والبياماتر ايه بقى الكلاسفيكيشن بتاع المنينجايتس؟ في اكيوت بايوجينيك منينجايتيس وفي سب اكيوت ليمفوسيتيك منجايتيس او نان بايوجينيك يعني منينجايتيس في نوعين في بايوجينيك وفي نان بايوجينيك البايوجينيك اللي هي بقى ايه الميننجوكوكاي نيموكوكاي الستربتوكوكاي الهيموفلاس انفلونزا بيبقى السي اس اف مليان بوليمورفيك نيوتروفيل او اللي احنا بنسميها باصيل او بقى في نوع تاني اللي هو non-biogenic بيبقى CSF مليان لينفوسيل زي TB والفيروس والفانغس حكاية الفانغس في المنجيس يعني ما هي يعني مش حاجة طبيعية الا ما لو الانسان منعته ضعيف البصورجي ما بيهمناش قوي الاتيوت بكتيريا المنجايتس بيبقى معاها بوليموركس كتير ممكن يبقى فيها بس البص في المنينجايتس لو بقى كتير ممكن يعمل مشاكل اكتر بقى من حكاية زي البيئ يعني زي الايه زي البيئمة والإمبيئمة بقى اللي اتخذت في اللانج والحاجات اللي اتكلمنا عنها ديها تعمل نفس الاعراض ده وتعمل سوكسيستي وكلام من ده وممكن كمان تعمل كرينيال نيرف بولسي وكمان ممكن يحصل هيدرو سيفلس الكورونيك انفيكشن بقى زي التي بي التي بي احنا عارفينها بيعمل كازييشن الفيرل المنينجايتس ببقى فيه ليمفوسيتيك انفلاميشن ما لسي اس اكس بس ما معهاش بقه سيلز لان ما فيش نيترو فيه طريقة العدوى اخطر حاجة او اشهر حاجة عن طريق البلود ستريم او البلود بورن من اي انفيكشن في الجسم سواء بقى هارت او لانج تاني حاجة direct ااا spread للinfection كانت سيبتيك زي أو, ميديا أو لأي حاجة في الجسم مثلا عملت secondary عمل, عمل من أو ترومة بقى زي حالة أو واحد يتعرض لglutating wound أما المينينجوكال من encephalitis ذا كحاجة عامة بقى هنتكلم عنها اللي هي الacute cerebrospinal الاسباب بتاعتها ان في اورجانيزم زي الميننجو كوكس جرام نيجاتيف دبلوكوكاي او دبل يعني او حصل انفيكشن عن طريق دروبلت انفيكشن بيجي دايما للعالي الصغيرة تحت سن يعني في سن من 5 ل سنين ان الاورجانيزم بيبقى موجود فين في النازوفرنكس يقوم رايح للميننجيز عن طريق البلب الكلينيكال بيكشر هيجي بقى باعراض الميننجايتس اللي هي هيديك نك افيس او نك ريجيديتي ومعاها فيفر في ثلاثيه كده مع بعضها بتساوي كلمة التهاب في الميننجيس لما يجي لك مريض عنده فيفر وهيدج ونك ريجيديتي ده يبقى عنده حاجة في الميننجيس انت لسه ما انتش عارف ايه هكمل بقى بقيه الانفستيجشن بس الثلاثيه دول مع بعض بيدل ان في مشكلة في الميننجيس هيشتكي بقى من ايه هيجي بقى اكيوت كونستو فيفر وفوميتينج وبلير ديفيجان يعني عنده بقى اي حاجة بقى في كأنها سبيسر كوباينج ريجان ومعاه كمان في النيك اللي هو رجد رجد رجد الصين انا كدكتور هلاقي بقى ان في درجة الحرارة 3839 أو, او ممكن توصل لاربعينات هيبقى معاها كمان في زيادة في الانتراكرينيال تنشن الانتراكرينيال تنشن لما بيعلى بيحصل رابد سلو بالس البالس بيبقى يعني بيبقى رابد وبعد كده بيبقى بطيء يعني في أول الحكاية بيبقى رابد وبعد كده بيبقى بطيء البراد بريشر هيبقى غالبا هيبقى نورمال إلا بقى لو كانت في حالة بقى سيفير قوي ممكن نشوف كمان على الجسم شوية بيربرا نتيجة الفرجيلة في التكابلاري الصين بقى بتاعة المنينجي, المنينجي كوكا الاريتشن أو المنينجي الاريتشن هنلاقي فيه نك رجيبتي ا في ممكن كمان نشوف نيك ريتراكشن ساين بقى بتاعه النيورولوجيكال ديفت هنلاقي بقى فيكم ممكن نلاقي كونج ممكن نلاقي لو يعني في مثلا اللي هو اللي هو ايه هتحس ان المريض مش مركز معاك كأنه بالظبط حكاية الترانسينت سكيميك أتاك كده زي ما تكلمنا عنه الكمبريكيشن بتاعت المنينجايتس هي كلمة ايتس في الجسم كله واحد عنده التهاب وانتشر في جسمه كله سواء كان سبب بكتيريا او فيرل او اي حاجة فممكن بقى يحصل مثلا إيه اي حتة يحصل في التهاب بريكاردائتس اندوكاردائتس كونجنكتايفايتس كرياكايتس يحصل كمان نفرايتس اي حتة يحصل فيها التهاب الانفستيجيشن هو السي اس اي اف اجلاميشن هنتكلم عنه دلوقتي حالا كمان نعمل Blood Examination هنلاقي فيها Leicocytosis والESR هيبقى عالي. طب ايه بقى CSF Examination? احنا عندنا CSF لما بندحصه عند احتمال من ثلاثة. يا اما فيه Biogenic Melangitis, يا اما فيه TB Melangitis, يا اما فيه Viral Melangitis في الثلاثة هنلاقي فيه High pressure في CSF وفيه زيادة في البروتين. يبقى دي حاجة ثابتة فيهم كلهم. لكن الاختلافات دا هي اللي هتميز بينهم. البيوجينيك من هنلاقي سنجده ajudي جلق والجلوكوز القيليل التيبيه هنلاقي في زيادة في الا الجلوكوز الجلوكوز القيليل ومركز في الكلوريت الكنيونس من rated a هاي و cons heavenly glucose and في التونة من التونة كالية إن أنا ألاقي في نيتروفيل كتير والجلوكوز أليل التبي هلاقي اللينفوسايد كتير والجلوكوز أليل لكن الفيرل مينجايتس هلاقي لينفوسايد كتير لكن الجلوكوز نورمال. يبقى أنا كده قدرت أفرق بينك تات يبقى حالة بقى البكتيريا بقى هلاقي ألاقي إيه استقف هلاقي البروتين زيادة البرشار زيادة ماليان نيتروفيل الجلوكوز أليل وكو... والكلورايد أليل إيه بقى الـ differential بتاع حالة المينجايتس؟ المنجيز، الإنك فلایتيس، الصب أركنويد هيموريج، أو أي حاجة تانية عاملة مننجايت سواء بقى كنفايرل مننجايت أو تي بي مننجايت، البريفينشن. ممكن بقى ندي الزكسين. في أدوية بقى في حالة لما يبقى فيه أو دبليك أو إيبيديميك مننجايت بندي سيبروفلوكساسين أو ريفامبيسين. ولازم تعزل المريض وتاخد بالك من الناس اللي تتعاملوا معاه في آخر مدة. لما ساعه ما ظهرت عنده الأعراض يبقى العلاج بتاع المنينجوكال المنيجايتير بندي كريستلاين بريسيلين جي بندي كمان سيرد جنريشن كفالوسبورين ممكن نستعمله ممكن ندي كلورامفينيكول بس احنا طبعا الكلورامفينيكول يعني في يعني في كلامه النقطه بتاعه الكلورامفينيكول كأعراض جانبية وكده اما التي بي منجايتيس التي بي منجايتيس طبعا وصل المخ ازاي عن طريق البلط بار طيب لما يقول لي عنده فيفر عنده قف عنده هيموبتيز عنده لنفا عنده مينيمال ساين اوف منينجيال اريتيشن ونيك ريجيديتي يعني مريض عنده اعراض شيست مع فيفر مع كمان نيك ريجيديتي واعراض منينجايتس يبقى ده عنده تي بي منينجايتس تعالوا ازاي هدي له علاج الانتي في انواع ثانيه بقى من المنجايتس اللي أنا موقق والستريبتو والستاف والحاجات دي كلها هعالج كأني بعالج الأورجانيز اللي هو مفصل إنفلونزا هيبقى علاجه سبروفلوكسسين او كلورامفينيكو في آسيبتك من إنجايتس اللي هو ما فيش بقى بكتيريا وما فيش بس اللي هو الفيروي من إنجايتس مو أورجانيز لما تزبوه بال بالجرامستين او حتى لو زرعته على كلش عادية مش هتلاقي أورجانيز ده ممكن يكون فيروي إنفلكشن هتعمل الانفستيجيشن هتلاقي السي اف سي اف ماليان لينفوسايت و نورمال جولوكوز العلاج بتاعه هتدي بقى اصايكلو او على حسب الفيرل اللي كان موجوده هتدي الحاجة اللي هتنوته اشارها طبعا الاصايكلو بير هتديه له انترا و فينس طب ايه هو الديفرينشال دياجنوزز لواحد عنده نيمو... نيمونيا ومعاها ميننجايتس ممكن يكون تي بي ميننجايتس او نيموكوكتال نيمونيا طب ايه هو الديفرينشيل دياجنوزز بتاع واحد عنده مينينجيال ارتيشن ومعاه لينفا يعني عنده التهاب في المينجيس وكمان معاه لينفا ممكن يكون تي بي مينينجايتس ممكن تكون يعني ايه عارفين الحدث معها في حدث معها مينينجيال ديبوزيشن زي حالات الليمفومة والليوكيميا وحصل اسبريد للانفكشن ووصلت للمينينجيس فبما انها بقت موجودة في المنينجيس عملت انفلتريشن وكمان احنا عارفين ان اللوكيميا واللينفومة كامراض دم صفة عامة او كان هما يعتبروا جزء من اجزاء الهيماتولوجيكال الماليك بيعملوا لينفا يبقى ايه هو ديفرينشال دياجنوز بتاع واحد عنده مينينجيال ايريتيشن ومعاني لينفا دينوباسي اول حاجة هشوكي فيها ان هو يكون عنده تي بي مينينجايتس او يكون بقى عنده لينفومة او لوكيميا هفرق بقى بين التلاتة ازاي هفرق بينهم بسي بي سي بالكارتشر وهاخد سي اس اف اجزاميناشن هيوضح لي وقلنا ان سي اس اف اجزاميناشن في المريض بتاع التي بي هنلاقي اللينفوسايت عالية لكن الجلوكوز قليل لكن الفيرل منينجايتس هلاقي اللينفوسيط عالية لكن الجلوكوز نورمال ليفل واخيرا البيوجينيك منينجايتس بيبقى فيه النيتروفيل عالية لكن الجلوكوز بيبقى قليل بعد ما خلصنا من المينجايتس هنتكلم على الانكفلايتس اللي هو انفلاميشن في البرين برينكيما بيبقى غالبا السبب بتاعه فيرل انفكشن الاسباب بتاعته ممكن يكون حصل سبريدر <سؤال> اورجانيزم <سؤال> <سؤال> عن طريق البلط او في سيكندري بقى زي ان الاورجانيزم <سؤال> بيبقى افك اي حتة في الجسم ويحصل برده سبريد البايرن <سؤال> اكتر فايرال هو الهربس سمبلكس فايروس في بقى الانفلونزا والميسلز والليشتاين بار بيرل. كمان في بكتيريال انفيكشن زي التيفويد ممكن تصيب البرين في بارازايت زي الملاريا والتوكسوبلازما الكلينيكال <تصفيق> بوكشر هي عبارة عن نزل دارد في الوعي. بيبدأ بأكيد لايك معها فيبر تشينج. في بعض المشاكل النيورو الخفيفة يعني مثلا زي في زي هيمي ممكن يخش في ممكن يوقع معها على حسب بقى طبعا المنطقة اللي ضربت. في بقى برين ستيم زي كرينيال نيرف ليجن او براميدال تراكت ليجن او تراكت ليجن على حسب الايه او على حسب الجزء اللي في المخ طب ما هو الدفرنشال دايجنوستيك لحاله الانكيفرايت اول حاجه ان هو يكون عنده برين ابسيس او في سيريبرال مالاريا او حالات الفاسكلايتس والسيريبرال فيناس الإنفستيجكيشن اللي هنطلبها للمريض ده هو هيقول لي ان فيه في, في ممكن كمان نعمل e -E ونعمل بقى فايرال سيرولوجي CSF ونبدأ نحلل عشان نعرف العدوى سببها ايه العلاج بتاعه قلنا اهم حاجة في كل علاجات النيورو هو good nursing. بعد كده بقى هندي دي هايدريتينج وندي هندي كمان وانتي بيوتك علشان ساكن للبكتيريا الانفكشن وممكن ندي استيرويد سيرابي بس على حسب لان اشعر من ندي استيرويد سيرابي لحالات الفيرل انفكشن لان استيرويد سيرابي بتقلل المناعة وبما ان ممكن تكون العدوى فيروس فلو انا قللت المناعة هيبدأ الفيروس يشد عليا وينشط فإشنا حكاية الاستيرويد يعني انت بتعمل انت بتقدر تقدر الظروف هل تبدي المريض استرويد ولا لأ على حسب الحالة ونقولنا انك بتشوف في الاخر المريض كحاجة على بعضها مش بتعليق حاجة وبتسيب الباية في بعد كده البرين أبسس البرين أبسس هو عبارة عن اسبيس اوكيوباي انجليشن في خرق في المخ هيبقى معاه الأعراض بتاعت الأبسس اللي هي سيفيرتوكسيمي زي ما خدناها فين؟ في اللونغ كمان هيبقى معاها زيادة الانتراكرينيالتينشن واحنا عارفين الأعراض بتاعتها كمان هنلاقي فيه لوكالايز ديزاين اللي هو بقى ايه الحته اللي الايه الالفس ضربها الاسباب بقى بتاعتها اي بكتيريا ممكن توصل للبرين عن طريق البلاف ستريم بقى سواء بقى كانت من الهارت او اللانج او الادو من او من اي حته ممكن يبقى فيه مالتيبل ابسس في البرين ده اشهر حاجة بقى ما تحصل للمريض اللي مناعته ضعيفه خالص زي مريض الابس ممكن كمان نشوف فنجس يعمل برين ابسس بس دي طبعا لما تكون مناعته بقى اصلا مش موجوده الكلينيكال بيكشتكي من اعراض الابسس واعراض الانتراكرينال تنشن العالي واعراض اللوكالايزد ساين هيبقى يشتكي بقى من فيفر هيدك فوق المانيفيستايشن بقى سواء في مي باريسز افيزيا ابيليبتسي زياده الانتراكرينال تنشن هيعمل عنده هيدك الانفستيجيشن اللي هنطلبها له هنطلب بقى انفستيجيشن عادية خالص تثبت لي ان في ابسس او في التهاب عنيف اللي هو زيادة التوتال لوكوسيت الكاونت زياده الاي اس هنعمل سي تي وام على البرين ونبدأ بقى نشوف ايه هو السورس اوف انفيكشن لازم اشوف مصدر العدوى اللي راح للبرين ده عشان اشوف الاورجانزم عشان ادي برودس بيكترام انتبيوتيك واقضي على الايه الاورجانزم وبعد كده نبقى نشوف صرفه بقى في موضوع الايه البرين ابسس يبقى انا لازم الاول اعمل سيرش على السورس اوف انفيكشن ممكن بقى في التحليل ان احنا ناخد عينة من السي اس اف عشان نشوف الأورجانيزم وكده بس يعني هي ما لهاش يعني أهم حاجة بس يكون هل فيها خطورة ولا ما بيش فيها خطورة قبل ما تعمل العلاج وانس ان انا قدرت اعرف الأورجانيزم خلاص هعمل culture وعلى حسب ما القلتشر هتقول لي الأورجانيزم هو ايه انا هدي المضاد الحيوي اللي ايه يعني المناسب للحالة دي طب طبعا احنا بحب ندي او برود سبكترام انتي علشان ابقى انا حاجات كتير مع بعضها طبعا بالاضافه الى الكالشر اللي هتطلع وطبعا كل الانتي هنا ما ينفعش بقى اديه ل واحد عنده خراج في المخ ما ينفعش بقى اقول له خد دوا حباية قرص الصبح وقرص بالليل لا ده لازم ياخد انترا فيلاس فلويد في لازم ياخد انترا فينس انجيكشن وبنديله كمان حتى بعد ما ببقى عارف مثلا ان الكالتشر هديله سيبرو فيوكساسين مثلا بقوم بقى مديله مثلا كمان في داجيل انفيوجن ببدأ اروأ عليه بقى بكمية كبيرة من المضادات الحيوية اللي بتنوت الان ايروبك والايروبك وكل حاجة عشان ابقى مغطي حاجات كتير بعد كده بقى بندي كمان دي <تصفيق> <تصفيق> عشان انا بخاف من السيريبرال ايديما ممكن بقى نعمل سيرجيكال <تصفيق> <تصفيق> بقى لو كان حصل اي مشكلة ده طبعا ايه المشاكل بتاعت الايه الجراح. في بقى برين <تصفيق> تيوبركلوما ده بيبقى <تصفيق> في البرين نتيجة طبعا ان التبي. التبي عمل <تصفيق> في البرين هي مشكلتها ان ممكن تقيل هو طبعا ما فيش حاجة اسمها في البرين اللي هو جليوزز يعني بس هي نفس حكاية وببقى معاها وانت بتشوفها لما بتعمل ام ار اي او سي تي العلاج بتاعها لما بتكون في الاول احنا بندي انتي تيوبرجلس تريتمنت لمدة سنة بس طبعا كل ما تكتشف المريض ده بدري بيكون علاجه بدري احسن طبعا اصلا انا ليه استنى لما يجي له تي بي في البرين ويستنى لما يحصل يشصل في البرين هو لما يجي لبقى عرض T-B وأنا أعالج t كويس قوي هيبقى أنا منعت شكاية يحصل من يشصل في البرين ده بالنسبة للموضوع بتاع البرين تيبر كلومة. آه في حاجه اسمها سودو تيومر سيري ده اللي يهمني بس المعنى فيها بس يعني المعنى هو اللي يهمني هو عبارة عن زي في بس ده اللي تعرفه بس يعني ايه سودو تيومر يعني وما معاهوش اي اشهر حاجة بتعملها هو زيادة ايه اللي هو الهايبر فيتامينوز ايه كليميكا البكشار هيشتكى من العرض بتاعة الانترا كرينيال العالي هيبقى بمعاه كمان نورمال سيتي سكان ممكن يبقى فيه بابليديما العلاج بندي ديسترويد سيرابي وبندي ديوريتيكس وطبعا بعالج السبب يعني لو كان بقى عنده هايبر بيتامينيوزيز لو كان في مثلا الكنترا سيبتيف بالي ممكن تعمل كده التترا بيعمل كده هبدأ اعالج السبب ووقف الدواء اللي انا بالدهوله وعامل المشكلة دي بعد كده القومة. القومة ديها توجد لك في غيبوبة. انا اول حاجة بفكر فيها ايه? ايه سبب الغيبوبة ديت يا ترى؟ فانا عندي اول حاجة لازم اعملها. هل السبب بتاعها? حاجة في السيء ان اسمها جالي واحد غيبوبة. يبقى ممكن يكون مشكلة في البريه. فهعمل الاول التراليزيشن صين. لو تلاقيت فيه التراليزيشن صين. يبقى في ستراكشر برين دامج زي بقى ايه كورتيكال ليجن برينستين ستيم ليجن اي حاجة بقى من الحاجات اللي هي في البرين ده هقوم على طول عامله له ام ار اي سي تي واخش في سكه ثانيه خالص طيب لو عملت له لاتيرالايزيشن ساين فيه لاتيرالايزيشن ساين يبقى لو لقيت نورمال او نور لاتيرالايزيشن ساين يبقى المريض عنده يا اما بيتابوليك كوما يا اما دراغ توكسيكي يعني مثلا ممكن تكون هباة الكوما يوريمي الكوما هايبو جليسيمي الكوما ميكسيديما كوما اديسون كرايسيز سيروتوكسيكوز كرايسيز حالات الهايبو والهايبر ناتريميا الحالات دي كلها بيجي برزيمة البيكوم هاقوم معي انا اعمل له ايه كدكتور اول حاجة لازم تاخد هيستوري كويس من العيان او من اهله يعني مثلا هل هو عامل عمليات قبل كده هل هو بياخد أدوية بتعمل جلطات هل هو بياخد أدوية وبيكثر فيها ايه آخر شكوى المريض اشتكى بيها منها قبل كده معاك هتعمل فيزيكال اكزياميشن بقى هتعمل هتقيس له الضغط تقيس له السكر تقيس النبض تقيس الحرارة الكلام العادي ده تبص على البيوبل هتشوف هل في رياكتيف بيوبل ولا لا هل في بين بوينتيد بيوبل تبص على الاكلر موتيلتي بعد كده هتعمل بقى انفستجيشن هتشوف دراج سكرين هل بقى هو واحد ثلاثليت توكسستي دايزيبان تعمل ليفر فانكشن جازز بلاد تعمل بلاد فيلم عشان لو كان في مالاريا ولا حاجة. وطبعا طبعا تعمل وE, اللي هو ايه بعد كده هتبدأ بقى في العلاج انا اهم حاجة عندي في العلاج اللي واحد عنده غايبوه او وقومة اول حاجة ان انا حافظ على ABC اللي هو ان هو بياخد نفسه الكاردياك بتاعه شغال البلت شغال البلت بريشر وكده فهنا ان النفس داخل طارع ممكن نحطه على منتليشن نقصه الضغط ناخد بالنا بقى من اي من القرى الهيجين نعمل له ما نبدأ نركب له القسطرة عشان نجمع البوكي وإحنا وقلنا اهم حاجة في علاج جميع حالات النيورو اللي هو الجود لان العناية لان المريض هيفضل نايم في سرير فترة طويلة فممكن بقى يحصل له اي مشكلة اي حاجة من الحاجات بتاعة البيت سورس الدي بي تي والحاجات دي كلها طيب يبقى ثاني كده بسرعة لو انا جاء مريض عنده كومة اول حاجة هعمله لو انت لقيتها موجودة يبقى ده مشكلة سي ان اس او مشكلة نيورو هقوم على طول له سي تي ام ار اي مشت ايه هو ريزليزيشن اند وات ايز الكلام ده ما هوش موجود يبقى نو no ساين يبقى في او على حسب بقى انواع بقى اللي استخدمت كلها في الانترنال ميديسين اللي هي هيباتيك كوما يوريميا ريسبيراتوري فيليير هايبوجلايسيميا كوما الهايبرتينسف إنكفلوباسي وفي حاجة ممكن يؤدي إلى قومة وزاوية لاتراليزيش. الإنك فلايتس أو الصاب أركينويد هيمورج ممكن يؤدي إلى قومة وزاوية لاتراليزيش ساين. ليه بقى؟ لأن الاثنين ممكن يبقى معا.. ممكن يبقى معاهم ديفيوز برين إدينا. الديفيوز برين إدينا. ممكن تي... تي... يعني ايه يبقى في الهتراليزيشن ساين بس هي تخفيها وتخليها ما هياش ظهرة فعشان كده في عندنا برو... يعني ايه في بروتوكول في اي مستشفى طوارئ اول ما يجي لك عيان عنده كومة وانت عملت الهتراليزيشن ساين وعملت الكيميا بتاعت جسمه بقى اللي هو سوديوم بوتاسيوم اه ايه ضغط الكلام من ده بتعمله الام ار اي ليه؟ ليه الام ار اي وستي والحاجات ديت بسرعة؟ لان انا بخاف ان يحصل عنده اي مشكلة جوه فانا لو قدرت اعالجها في الاول وشخاصها في الاول هيبقى انا حسنت المورتاليتي والموربيديتي بتاعه العيان وزودت اللايف بتاعه وقدرت امنع كومبيليكيشن كتير ممكن تحصله ار اي من الحاجات الاساسيه والمهمة والضرورية جدا لاي مريض جاي في غيبوك طبعاً هو المشكلة في مصر حكاية أن التكلفة أو أنت موجود في مستشفى ما فيش فيها يعني جهاز رنين أو ما فيش فيها حتى أشعة مقطعية وكلام من ده بس إحنا بنتكلم الكلام الصح حكاية بقى اللي بحصل في المستشفى أو كلام من ده ده بقى لما تتخرج أنت بقى هيبقى لك الطريقة الخاصة لأنت هتمشي بيها أو كده بس إحنا بنقول كلام العلم أي مريض يجي لك بكم اعمل له MRI عاي تعمله CT بقى تعمله CT with contrast بس طبعا بشرط انت زي ما قلنا في الاول وقلناها وبنكررها تابة مرة انت بتاخد المريض كله على بعضه يعني انت ممكن يكون جاي واحد بكومة وانت بتتكلم مع اهله قبل ما تكشف عليه ولا اي حاجة يقول لك يا دكتور اصلي هو خاد فقنة الانسولين ونسياك خلاص بقى يوقا ديات مش حالة نيورو او يجي مثلا واحد عنده اه قومة ويقول لك اصلي يا دكتور هو عنده السكر وكل كتير النهاردة وكل بسبوسه وهريسة وكلام من ده خلاص يبقى ديت عنده حاجه يعني حاجات بقى ميتابوليك سواء بقى يبقى ده دا عنده دايابيتس هايپوجلايسيميا هايبرجلايسيميا الكلام اللي هو ده او واحد وانت بتتكلم معاه اول حاجه اه تاخدها من اهله وهو موجود في الغيبوبة ولقى الدكتور اصلا هو عنده فشل كلوي واحنا كنا الصرح ونسينا ونسي يعمل غسيل كلوي بقى له يومين كان معاد الجالسة يوم الثلاثة والنهاردة الخميس خلاص يعني ايه في حكاية الامة ارأيه برضو مش زي ما انت متخيل او ماشي فانت بتاخد المريض كله باكتش على بعض حاجة واحدة وبتبدأ انت تتعامل وببقى لك طبعا خبرتك كل ما تكبر اكثر وكل ما تشوف حالات اكثر بتقدر تحكم اكثر على الحالة واحنا كده الحمد لله وبفضل الله خلصنا التسجيلات بتاعة شرح النيورو كامل كمراجعة بدأنا الاول بالنيورواناتومي والفيسيولوجي وبعد كده اتكلمنا بصفة عامة وبسرعة على كل منهج النيورو في خلال 3 ساعات اتمنى ان تكون التسجيلات دية اتعجبتكم بس احب اوضح ان النيورو سهل وبسيط. كانت طلبة سنة خامسة او طلبة في الاندر. اه انا حاولت ان انا اشرح اكبر كمية ممكنة في اقل وقت. علشان مجرد ان انت تتلم مجموعة يعني معلومات اكتر. بسرعة وتبقى مركزة في النيورو. يعني انا كان ممكن اشرح النيورو مثلا في اشرين تلاتين حتى خمسين ساعة. واشرح كل جزء التفاصيل اكتر. و ونلاقي الحكاية شرحت في كتير قوي. بس في الاخر هتلاقي ان الاستفادة قليلة. لان انت كل ما تخش اكتر في الحاجات دية هو انت أنا شرحت على قد اللي مطلوب منك كطالب في سنة خمسة مجرد بس انك تعرف شوية اه من يورو. اه بمعنى انك تبقى وصلت الحكة دية في الشرح ان انت سمعت يعني ايه سمعت كل الثلاث ساعات اللي فاتوا. فده يعني حاجة كويسة هتمنى ان تكون التسجيلات عجبتكم لو في اي حاجة او حد يعني يحب يتواصل معايا ممكن يضيفني على النت عن طريق ان هو يضيفني على الفيسبوك باسم احمد بطمة إيه او إيه يبحث عني على الفيسبوك برضو باسم احمد اندرسكور احمد الف تسعمية ستة وتمانين اتنين وتلاتين اتياهو دوت كوم هتمنى ان تكون التسجيلات عجبتكم وربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ويبنبنا الرياء والعمل دوت خالص لوجه الله وربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويجنبنا الرياء أتمنى أن تكون التسجيلات عجبتكم وتستفيدوا منها ويعني أتمنى ان النورو في حكاية إن أنتم ما تذكرهوش أو تنسوه على الأقل لو مش تاوا او أو لو تعرف ناس أصحابك مش تاواين الثلاث التلات ساعات دمت لو سمعتهم في النورو هيفرقوا معك جدا جدا من يبقى مستواك مثلا 20% للنيورو يبقى 80% في النيورو دي حاجة كويسه انت لو استفدت 50% من شرح النيورو ان انت سمعت 3 ساعات احسن ما تقعد ثلاث اربع اسابيع عملت ذات نيورو او عملت تسمع في النيورو والحكايه بقت كلها تايهه في بعضها فانا تلخصت النيورو في الثلاث ساعات اتمنى انتم تكونوا استفدتوا بيها واتمنى نشر العمل دوت عشان ناس كتير تستفيد بيه اكتر واكتر واللي يقدر يرفعه على موقع تاني او يرفعه على النت او يعني يحاول ينشر التسجيلات دي يعني ربنا يجعلها في مزان حسناته وحسناتنا ان شاء الله